بسم الله الرحمن الرحيم أ ب ق ى رجعت محمد أ ر ج و ك ب م ك ت ب ة إ س ل ا م ي ة خد بسني اردوس نسي بشيركيجي ت ع ل ي ف عبس ا محمود ا ل أ ق ا د م ق د م ة ت ع و ض بنا هذه ا ل م ق د م ة ثلاثين س ن ة إ ل ى اليوم الذي سمعت فيه أ و ل ا ق ت ر ا ه ب ت ع ل ي ف كتاب عن محمد عليه السلام وكنت أ ق ي م يوم ع ز في ز ا ح ي ة ا ل ع ب ا س ي ة ا ل ب ح ر ي ة على م ق ر ب ة من ا ل س ا ع ة التي كانت م ع د ة للاحتفال بالمولد النبضي في كل عام ولنا يشتركون والإفرنجية ويترددون الوطنية وقل يترددون يزالون الأصدقاء المشتغلين بالعدد في كراءة الأربية معا على الإهياء وقل ما على غيرها فلا متنقلين من كراءة معا ما غيرها رهت فترة بعد فترة قطبه في بعد بين الحي الحسينية و ا ل ح ي ا ل ز ي ن ب ي ة أ وحتى بين العباسية بين منشية القلعة والزاهية القلعة الروزة والخليج على أو س س ب ب ا ا ل م ن غير في كثير مناصبة من ا له أ و ق ا وكان واحدا ت ل نقائد الدنيا مجتمعات نقائد الشباب ونقائد ا ل ح ي ا ة ا ل ف ن ي ة ونقائد الاختلاف في ا ل ب ي ع ة بين الناشئ في ا ل ع ا ص م ة وناشئ في الريف ومن ن ونعشئ ع الصعيد ش في في غير الصغور إلى غير ذلك من النقائد التي كانت ا ا حلية لحده ج م عجائبها ة ولم دواعي وشطاط ومن التفرق من تكن فيها ع أ ن الذي كان يقرؤها ب ا ل أ ح ي ا ء ا ل ب ط ن ي ة هو قراءتها في الكتب ا ل إ ف ر ن ج ي ة التي كانت ش ا ع ي ة بينها ل أ ن ه م كانوا ي ق ر ؤ و ن أ ك ث ر ما كانوا ي ق ر ؤ و ن كتب د ا ك ن ز وهازليت وليهانت وكارليل وهم كتاب مولعون ب أ ر ا ض ي ا ل أ خ ل ا ق ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل د ر ا س ة العادات ا ل م ح ل ي ة وتمثيل الريفيين والحذريين في أ و ض ا ع ه م ا ل م خ ت ل ف ة ولهم فصول عن ا ل أ س ف ا ق والدكاكين والباعه تفيض بحسن ا ل م ل ا ح ظ ة و ب ر ا ء ة ا ل ف ك ا ه ة ومطعه ا ل ك ر ا ء ة وتعود من يدمن قراءتها أ ن يتحرى نظائرها حيثما راها ففي يوم من أ ي ا م المولد و لانه يَضُورُنِي ا ح ة م م ج ت ع ي فِي الإنجليزي العظيم كارلين الْمَصَاعِ كان الكاتب توماس و محور الحديث قل له لأنه كما يعلم الكثيرون بين قراء ا ل ع ر ب ي ة ص الذي ح ب كتاب ا أ ب د ا ا ل ل أ ق د فيه فصلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعله نموز طولة للوصف والتضليل جلب الأعلم النبضية أبدال الذين اختارهم بين وكان الفتاه النبي أهد كلمة الذي أغذبناها ا واستنكرناها لما بادرت منه الكلمه يتداهر بالمعرفه ويحسب ان نتطاول على الانبياء من لوازم الاطلاع على الفلسفه والعلوم الحديثه فكان مما قاله شيء عن النبي والزواج وشيء عن ا ل ب ط و ل ة فحواه أ ن ب ط و ل ة محمد إ ن م ا هي بطوله ة صيف صوق ويحك والدماء. ما قلت أ د ا ل صيف كما صدقته عند بهذه و ل النابية وقال ص د م ا ن من ي بل الصيف أكرم من هذا أقرم صاحبنا شيئا آخر يستحكه شيئا وارتفأت وعشار إلى قدمه لهجة حنيهة ثم حدات ه بخروج الفطا صاحب ا ل ك ل م ة من الندي و اعتذاره قبل خروجه ب ت ب س ي ر كلامه على معنى مقبول أ و خيل إ ل ي ه أ ن ه مقبول وتساؤلنا ما بالنا نقنع بتمجيد كارليل للنبي وهو كاتب غربي لا يفهمه كما نفهمه ولا يعرف ا ل إ س ل ا م كما نعرفه ثم سالني بعض ا ل إ خ و ا ن ما بالك عنت يا فلان لا تضع لقراء ا ل ع ر ب ي ة كتاباً النمت الحديث عن محمد قلت أفعل وارجو أ ن يتم ذلك في وقت قريب ولكنه وقت لم يتم في ي ق ر بل ب تم بعد ثلاثين س ن ة وشاءت المصادفات ا ل ع ج ي ب ة أ ن تتم فصوله في مثل ا ل أ ي ا م التي سمعت فيها الاقتراح ل أ و ل م ر ة فكتبت السطر ا ل أ خ ي ر فيه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الشهور ا ل ح ج ر ي ة واتفقت هذه ا ل م ص ا د ف ة على غير تدبير مني ولا من أ ح د ل ع ن ي لم أ ض ب ر لنفسي أ و ق ا ت الفراغ التي ح ي أ ت لي إ ت م ا م ه ص و ل ه وتقسيم العمل فيه يوم بعد يوم و ا ل خ ي ر ة في ا ل ب ا ق ي و ا ل خ ي ر ة كذلك في هذا التاخير ف إ ن ن ي لو كتبته يومئذ لاعدت إ ل ى كتابته ا ل آ ن من جديد واحتجت إ ل ى السنين الثلاثين أ ض ي ف خبرتها وقراءتها وريادتها ا ل ن ف س ي ة و ا ل ف ق ر ي ة إ ل ى م ع ف و ل ذلك العمر الباكر إ ذ هو عمر يستطيع المرء أ ن ي م ط ل ع فيه اعجابا بمحمد لانه امر ا ل إ ي ج ا ب و ا ل ح م ا س ة ا ل ر و ح ي ة بيد انه لا يستطيع أ ن يقيسه بمقياسه وان يشعر بشعوره في مثل تجاربه وفي مثل س ن التي اصطلع فيها ب ا ل ر س ا ل ة وان تقارب السن حنا ل ض ر و ر ة لا غنى نعم لتقريب ذلك الشعب البعيد من شتى النواحي أين السنين كنا قبل تلك الثلاثين إنها قبل تلك مصافات أعلم الفكر والروح منظورا المرأ رأسه بيده من الدوار وامتداد النظر بغير、قرار. كم راى كم م ض ح ب كم وسواس كم محنه كم م ر ا ج ع ة كم زلزال يتزعزع له القيان وتميد معه الدعاين و ا ل أ ر ك ا ن كم وكم في ثلاثين س ن ة مما يطرق نفسا لا تعفيها ا ل ح ي ا ة من التجارب والعوارض لمحه عين في النهار وكم لذلك كله من أ ث ر في توطيد الرعي و ا ل ت ه د ئ ة ا ل ث و ا ئ ر الغبار. وكم ت ل الغبار ي ة و يضيف ذلك كله إ ل ى الشباب الباكر الذي كان يحلم ي و م ع ذ بالعزمه في كل عوج وبالعوج المحمدي في عليا مراتب الانبياء ي م ك ت ا ب ا حاذا عن ط ر ة محمد بين يد بين ل ق ر ا لا نقول إننا قد استوفيناه كما أردنا قد عنه ولا إ ن ن ا فصلنا فيه الغرز الذي توخينا ولكننا نقول إ ن ن ا التزمنا فيه الباعث الذي أ و ه ي الاقتراح بتعليفه ل أ و ل م ر ة ك أ ن ن ا شرانا في كتابته مثاء ذلك اليوم قبل ثلاثين س ن ة فكتبناها ونحن نستحضر في الذهن ط ب ع ة المقام المحمدي من تلك ا ل أ ق ا ب ي ل التي ة ونزرنا اتفاقا ف إ ذ ا بعدول ل ف ص و ل فيه الفسلان اللذان ش ر ه ن ا فيهما موقف محمد من الحرب ومن ا ل ح ي ا ة الزوجيه ة ل أ ن م مثار ا كان ا لانهما ل تلك ب ل ل ل على ي ة مقربة م ا ل مثار اللب كان مثار ا ل ل غ ة في كل ما ردده صفحاء الشانعين من ا ل أ ص ل ا ع والمقتدين في هذا الباب فصير القاري أ ن أ ب ق ر ي ة محمد أ ن م ا ن يعدي معناها في حدود ا ل م ق ص و د ة ولا يتعداها فليس الكتاب س ي ر ة ا ل نبويه جديده تضاف إ ل ى سير ا ل أ ر ب ي ة و ا ل إ ف ن ج ي ة التي حفلت بها ا ل م ق ت ب ة ا ل م ح م د ي ة حتى ا ل آ ن ل أ ن ن ا لم نقصد وقائي السيره ة ل ذ ا ت ا في هذه الصفحات أ ل ا اعتقادنا أ ن المجال متسع لعشرات من ا ل أ س ف ا ر في هذا الموضوع ثم للإسلام إحقامه مجادلة لخصومه مستوفات مواطن لا يقال إنه كل الاستنفاذ وليس الكتاب الشرحا لبأز استنفذ دفاعا أغراض في إنه عنه فهذه أو أو أو شطة يقطب فيها منح زوها ولهم د ر ا ي ة بها و ق د ر ة عليها إ ن م ا الكتاب تقدير ل أ ب ق ر ي ه محمد بالمقدار الذي يدين به كل إ ن س ا ن و لا يدين به المسلم و كفى و بالحق الذي يسبط له الحب في قلب كل إ ن س ا ن و ليس في قلب كل مسلم و كفى فمحمد هنا عظيم لانه ق د و ة المقتدين في المناقب التي يتمناها المخلصون لجميع الناس عظيم ل أ ن ه على خلق عظيم و إ ي د ا ء ا ل ع ظ م ة حقها لازم في كل ع ا و ن ة وبين كل قبيل ولكنه في هذا الزمن وفي المنا هذا أ ل ز م منه في أ ز م ن ه اخرى لسببين ل متقاربين لا لسبب واحد أ ح د ه م ا أ ن العالم اليوم أ ح و ج مما كان إ ل ى المصلحين النافعين لشعوبهم ولشعوب ك ا ف ة ولن يطاها أ ن يهدي قومه وهو مغموط الحق معرض للجفه والكنو د والسبب ا ل آ خ ر أ ن الناس قد ا ش ت ر أ و ا على ا ل أ ز م ة في زماننا بقدر حاجتهم إ ل ى هدايتها ف إ ن شيوء الحقوق ا ل آ ا م ة قد أ غ ر ى أ ن ا س ا من صغار النفوس ب إ ن ق ا ر الحقوق الخاصه ة حقوق العليا النادرين الذين ي ن ص ف والمصابات هي ش ر ع ة ا ل ص ب ا د ا ل غ ا ل ب ة في ا ل أ ص ل الحديث ولقد جار هذا الفهم ا ل خ ا ط ئ للمصابات على حقوق ا ل أ د م ا ء السابقين كما جار على حقوق ا ل أ د م ا ء من ا ل أ ه ي ا ء والمعاصرين ثم اغري الناس بالجور بعد الجور غرورهم ب ط ر ا ء في ا ل أ ص ل الحديث و اعتقادهم أ ن ه قد أ ت ى بالجديد الناسخ للقديم في كل شيء حتى في ملكات النفوس و ا ل أ ذ ه ا ن وهي م ز ي ة خ ا ل د ة لا ينسخ فيها الجديد القديم يرون أ ن البخار يلغي الشراء وربما كان الاقتراء السابق أ د ل و على ا ل ق د ر ة وابين عن ا ل ف ض ل من الاقتراء الذي تلاه ويندرون ل م ك ليتلوه لولا ما ق م عليه إ ل ى أ ق ط ا ب الدنيا ك أ ن ا ل أ ص ل في النظر إ ل ي ه م أ ن يتجنوا عليهم و ي س ل ب و ا كرامتهم ولا يثوبوا الى الاعتراف لهم بالفضل إ ل ا مكرهين بعد أ ن تفرغ ع ن د ه م وصائل التجني والصلب والافتراء هذه ا ل ع ا ف ة ح د ة تهبط بالخلق ا ل إ ن س ا ن ي إ ل ى ا ل ح ض ي ر وتهبط بالرجاء في إ ص ل ا ح العيوب ا ل خ ل ق ي ة و ا ل ن ف س ي ة إ ل ى ما دون ا ل خ ز ي ز فماذا يصاب إ ن س ا ن لا يصاب ا ل إ ن س ا ن العظيم شيئا لديه واي م ع ر ف ة بحق من الحقوق يناط بها الرجاء إ ذ ا كان حق ا ل ع ز م ة بين الناس غير معروف و إ ذ ا ذ ا ع العظيم بين ع ن ا س فكيف لا يزيع بينهم الصغير لهذا كان تقدير محمد بالقياس الذي يفحمه ويتسابى ارتبط الذي المعاصرون إقراره المسلمون وغير المسلمون نافيا حال الزمن الذي فيه مطاييس التقدير يفحمه في وغير في فيه إ ن ه ل ن ا ف ع لمن يقدرون محمدا وليس ب ن ا ف ع لمحمد أ ن يقدروه ل أ ن ه في أ ظ م ت ه ا ل خ ا ل د ة لا يضار ب إ ن ك ا ر ولا ينال منه بغير الجحلاء ل ا كما نال منه بغير الكفار و إ ن ه ل ن ا ف ع للمسلم أ ن يقدر محمدا بالشواهد والبينات التي يراها غير المسلم فلا يسعه إ ل ا أ ن يقدرها ويجري على مجراها فيها فلا يسعه إ ل ا أ ن يقدرها ويجري على مجرئه فيها ل أ ن مسلما يقدر محمدا على هذا النحو يحب محمدا مرتين م ر ة بحكم دينه الذي لا يشاركه فيه غيره و م ر ة بحكم شمائل ا ل إ ن س ا ن ي ة التي يشترك فيها جميع الناس وحسبنا من أ ب ق ر ي ة محمد ان نقيم البرهان على أ ن محمدا عزيم في كل ميزان أ ز ي م في ميزان الدين وعزيم في ميزان العلم وعزيم في ميزان ا ل ش عند و وعزيم ر من يختلفون في ا ل أ ق ا ئ د ولا يسعهم أ ن يختلفوا في الطباع ا ل ع د م ي ة إ ل ا أ ن يرين العنب على الطباع ف ت ن ح ي ف عن السباع وهي خ ا س ر ة بانحرافها ولا خ س ا ر ة على السباع م محمد لكاف جدا الكفاية المقال من التعزيم ر جد لكاف الكفاية لتخضيله العثنى والعجاب والثنى إ ن ه نقل قومه من ا ل إ ي م ا ن ب ا ل أ س ن ا م إ ل ى ا ل إ ي م ا ن بالله ولم تكن أ ص ن ا م ا ك أ ص ن ا م يونان يحسب للمعجب بها ذوق الجمال إ ن ف ا ت ه أ ن يحسب له هدى الضمير ولكنها أ ص ن ا م شائحات ف ت ع و ي ذ السحر التي تفسد ا ل أ ذ و ا ق وتفسد العقول فنقلهم محمد من ع ب ا د ة هذه ا ل د م ا م ة إ ل ى ع ب ا د ة الحق الاعلى ابادت الخالق ا ل ق و ن الذي لا خالق س و ا ه و ن ك ل العالم كله من رقود إ ل ى ح ر ك ة ومن فوضى إ ل ى نزام ومن م ه ا ن ة ح ي و ا ن ي ة إ ل ى ك ر ا م ة إ ن س ا ن ي ة ولم ينقله هذه ا ل ن ق ل ة قبله ولا بعده أ ح د من أ ص ح ا ب الدعوات إ ن عمله هذا لكاف لتخذيله المكان الاثناء بين صفوف ا ل أ خ ي ا ر الخالدين فما من أ ه د يدن على صاحب هذا العمل بالتوقير على اسم إ ن س ا ن إ ل ا أ ن ن ا نمضي خ ط و ة وراء هذا هنا نقول إ ن التعظيم حق ل أ ب ق ر ي ة محمد ولو لم تقترن بعمل محمد لان ا ل أ ب ق ر ي ة ق ي م ة في نفس قبل أ ن تبرد ه ا ل أ ع م ا ل ويكتب لها التوفيق وهي وحدها ق ي م ة ي غ ا ل بها التقويم ف إ ذ ا رجح بمحمد ميزان الأبطرية وميزان العمل وميزان ا ل ع ق ي د ة فهو نبي عظيم وبطل عظيم و إ ن س ا ن عظيم وحسبنا من كتابنا هذا أ ن يكون بنانا طوم المحيط طاقة وأفضل محمود مولد العزمة من من المشير علامات إلى فإن الإشارة الإحاتة تلق البنان لا على الباع على الأقال آفاقها عباس عجز في أكبر كان عالما متداعيا قد شارف ا ل ن ه ا ي ة خ ل ا ص ة ما يقال فيه إ ن ه عالم فقد ا ل ع ق ي د ة كما فقد النظام أ ي أ ن ه فقد أ س ب ا ب ا ل ط م أ ن ي ن ة في الباطن والظاهر ط م أ ن ي ن ة الباطن التي ت ن ش أ من الركون إ ل ى ق و ة في الغيب ت ب س ط العدل وتحمي الضعف وتجزي الظلم وتختار ا ل أ ص ل ح ا ل أ ك م ل من جميع ا ل أ م و ر وطمانينه الظاهر التي تنشا من الركون الى دوله تقضي بالشريعه وتفصل بين البغاه و ا ل أ ب ر ي ا ء وتحرس الطريق وتخيف العائثين بالفساد بيزنطه قد خرجت من الدين إ ل ى الجدل العقيم الذي أ ص ب ح بعد ذلك علما عليها وتضاءلت سطوتها في البر والبحر حتى طمع فيها من كان يحتمي بجوارها وفارس قد سخر فيها المجوس من دين المجوس وكمنت حول عرشها كوامن ا ل غ ي ل ة وبواعث الفتن ونوازع الشهوات و ا ل ح ب ش ض ا ئ ع ة بين ا ل أ و ث ا ن ا ل م س ت ع ا ر ة من ا ل ح ض ا ر ة ت ا ر ة ومن ا ل ه م ج ي ة ت ا ر ة وبين التوحيد الذي هو ضرب من ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن ثم هي بعد هذا التشويه في الدين ليست بذات ر س ا ل ة في الدنيا ولا بذات طور من أ ط و ا ر التاريخ فليس لها عمل باق في سجل ا ل أ ع م ا ل الباقيات عالم يتطلع إ ل ى حال غير حاله عالم ي ت ه ي أ للتبديل أ و للهدم ثم للبناء أمة وبين هذه الدول المتداعيات أ م ة ليست بذات د و ل ة ولكنها ت ت أ ه ب ل إ ق ا م ة د و ل ة هي أ م ة العرب وقد تيقظت لوجودها وشعرت بمكانتها كما شعرت بالخطر عليها وبمواضع النقص منها في أ ي د ي ه ا ت ج ا ر ة العالمين ف إ ذ ا سارت القوافل من خليج فارس إ ل ى بحر الروم فهي تسير في ا ل ب ا د ي ة بين حراس من العرب لا سلطان عليهم للدول ا ل م ت د ا ع ي ة أ و هم قد شعروا بذلك السلطان حينا في إ ب ا ن ا ل ص و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة و ا ل ص و ل ة ا ل ف ا ر س ي ة ثم علموا أ ن ه م مالكون لزمامهم يرضون فتتصل ا ل أ ر ز ا ق بين المشرق والمغرب وبين المغرب والمشرق ويغضبون فتبور ا ل ت ج ا ر ة وينضب المورد وتكسد ا ل أ س و ا ق و إ ذ ا ثارت القوافل من اليمن إ ل ى الشام أ و من بحر القلزم إ ل ى بحر الروم فهي ج ي ر ة ا ل أ ع ر ا ب من كلتا الطريقين أ م ة تيقظت لوجودها وعرفت ش أ ن ه ا بين من يحدقون بصحرائها ثم ر أ ت هؤلاء المحيطين بها يجورون عليها ويريدون اخضاعها وابتلاعها فهرقل الرومي يرسل إ ل ى م ك ة من يحكمها و أ ب ر ه ا ت الحبشي يزحف الى م ك ة بمن يهدم كعبتها ويستبدل بها ك ع ب ة غيرها وفارس تطغى على شرق البلاد وعلى جنوبها خطر من خارجها يزيد ا ل أ م ة ي ق ظ ة وانتباها لوجودها وخطر من داخلها يدفع بها دفعا إ ل ى الزوال أ و إ ل ى استكمال النقص المستشري في حياتها م د ي ن ة و ا ح د ة تجتمع فيها ث ر و ة ا ل ج ز ي ر ة و ع ص ب ة و ا ح د ة من س ا د ة القوم تجتمع في أ ي د ي ه ا ث ر و ة ا ل م د ي ن ة ح ا ل ة لا س ت ق ر ا ر فيها فمن هنا الترف والطمع والخمر والقمار والمتعه وتسخير ا ل أ ق و ي ا ء للضعفاء ومن هنا الفاق والحسر والشك في صلاح ا ل أ م و ر ولكنه شك يبحث ويضطرب وليس بالشك الذي يستجم ويستكين فحيثما اجتمع أ ن ا س من أ و ل ى ا ل ر أ ي يذكرون ا ل ع ق ي د ة و ط م أ ن ي ن ة الضمير فهناك هاتف بينهم بسوء ما هم عليه اجتمع أ ن ا س ب ن خ ل ة ل إ ح ي ا ء عيد ا ل ع ز ة فقال رجل منهم ل إ خ و ا ن ه لله ما قومكم على شيء و إ ن ه م لفي ضلال فما حجر ا ل نطوف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ومن فوقه يجري دم النحور يقوم ا ل ت م س لكم دينا غير هذا الدين الذي أ ن ت م عليه ثم تفرقوا فمنهم من تنصر ومنهم من اعتزل ا ل أ و ث ا ن ومنهم من انتظر حتى سمع د ع و ة ا ل إ س ل ا م فلباها وكان الذي تنصر وسمع د ع و ة ا ل إ س ل ا م و ر ق ة ب ا ل نوفل الذي كتب له أ ن يتلقى ب ش ا ر ة النبي العربي عند ظهوره ويلقي إ ل ي ه ب ا ل ب ش ا ر ة هؤلاء شكوا وبحثوا عن ا ل ع ق ي د ة و ط م أ ن ي ن ة الضمير وغيرهم شكوا وبحثوا عن وازع من الضمير ووازع من السلطان فاجتمعت بنو هاشم وزهر وتيم يتعاهدون باسم الله المنتقم ليكونن مع المظلوم حتى يؤدى إ ل ي ه حقه وذلك حلف الفضول الذي شهده النبي العربي في شبابه وقال فيه ما أ ح ب أ ن يكون لي بحلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعم ح ا ل ة لا تستقر ولا تزال في طلب الاستقرار و أ م ة ي ق ظ ة وخطر محدق بها مما حولها ومما هو في دخائلها و أ ح ش ا ئ ه ا ح ا ل ة تنذر بالزوال وقلما تزول أ م ة ي ق ظ ة في أ و ا ن انتباهها فتلك إ ذ ن ح ا ل ة للتبديل والتجديد ق ب ي ل ة و ق ب ي ل ة في تلك ا ل أ م ة في تلك ا ل م د ي ن ة لها شعبتان إ ح د ا ه م ا من أ ص ح ا ب الترف والطمع واستبقاء ما هو قائم كما كان قائما على هواها و ا ل أ خ ر ى من أ ص ح ا ب التقوى و ا ل س م ا ح ة والتوسط بين مقام القوي الذي يجور ويطغى ويستبقي ا د ا ة الجور والطغيان ومقام الضعيف الذي يحتمل ا ل أ ذ ى ويصبر على ا ل ك ر ي ه ة ولا يملك مع السيد الامر إ ل ا أ ن ي ذ ي ن له و ي أ ك ل من فضلات يديه بيت وبيت من تلك الشعبة تلك الوسطى من له كرم النسب العريق كرم وراس ل له لؤم ل ي س ا ث و ة ل والكبرياء الجائحة والقصوة على من دونه من المحرومين ذلك هو بيت عبد المطلب من صميم قريش ومنذ العليا وإن لم يكن معدودا من أثرياء القبيلة القرشية في ذلك الأوان ج ا آباتها معدودا أثرياء م من من من صميم ومنذ من ح ة دونه هو وإن يكن بيت عبد قريش ر في أ هذا البيت عبد المطلب رجل قوي الخلق قوي ا ل إ ي م ا ن فيما آ م ن به حكيم مع ق و ة طبعه و ش د ة إ ي م ا ن ه خليق أ ن ينجب العقب الذي يبشر ب د ع و ة وينضح عن دين نذر ل أ ن عاش له ع ش ر ة بنين لينحرن أ ح د ه م عند ا ل ك ع ب ة ثم أ ح ل ه قومه و أ ح ل ت ه ا ل ع ر ا ف ة من نذره ف أ ب ا يتحلل حتى يستوثق من رضا الرب و ر ض ى ضميره س أ ل ت ه م ا ل ع ر ا ف ة كم ا ل د ي ة فيكم قالوا عشر من ا ل إ ب ل قالت فتقربوا إ ذ ن بعشر من ا ل إ ب ل واضربوا على ا ل ف ت ا ة وعليها بالقداح ف إ ن خرجت على صاحبكم فزيدوا من ا ل إ ب ل حتى يرضى ربكم فمازالوا يزيدون حتى بلغت ا ل إ ب ل م ئ ة وخرجت القداح عليها فهتفت قريش بعبد المطلب لقد رضي ربك ف أ ط ل ق فتاك وكان خليقا بمن يريد أ ن يتحلل ويتعلل أ ي يقبل ولا حرج عليه ولكن عبد المطلب لم يكن من المتحللين المتعللين ف أ ب ى إ ل ا ان يضرب عليها القداح ثلاث مرات ثم نحرت ا ل إ ب ل للجياع من ا ل أ ن ا س والسباع وجاء القائد الحبشي يهدم ا ل ك ع ب ة ويسطو على ا ل إ ب ل والشاى فلما س أ ل ه عبد المطلب أ ن يرد إ ل ي ه إ ب ل ه قال له مقال السياسي المحرج المداور بالكلام أ ر ا ك ت س أ ل عن إ ب ل ك ولا ت س أ ل عن ا ل ك ع ب ة ف أ ج ا ب ه عبد المطلب جواب الحكيم المؤمن أ م ا ا ل إ ب ل ف أ ن ا ربها و أ م ا البيت فله رب يحميه فكان إ ي م ا ن ه إ ي م ا ن ا كفء ؤ لدهات ا ل س ي ا س ة ولم يكن إ ي م ا ن العجز والتواكل والاستسلام ومن كان له هذا الخلق وهذا الضمير وهذا ا ل إ ي م ا ن وهذه ا ل ر ئ ا س ة فليس من عجب أ ن ينجب نبيا في زمان يستدعي ا ل أ ن ب ي ا ء ومكان م ه ي ئ لهم دون كل مكان بل العجب أ ن يكون ا ل أ م ر غير ما كان ل ك أ ن م ا كان بضعه من عالم الغيب أ ر س ل ت إ ل ى هذه الدنيا لتعقب فيها نبيا وهي لا تراه ثم تعود كان إ ن س ا ن ا من ط ي ن ة الشهداء يتجه إ ل ي ه القلب ا ل إ ن س ا ن ي بكل ما فيه من حب وحنو و ر ح م ة فهو الفتى الذي اسمه عبد الله والذي اختير للفداء فجاشت له ش ف ق ة قومه حتى تركه لهم القدر إ ل ى حين وهو الفتى الذي تحدثت الفتيات في ا ل خ د و ر بوسامته وحيائه وودت مئات منهن لو ن ع م ن منه بنعمه الزواج وهو الفتى الذي أ ق ا م مع عروسه ث ل ا ث ة أ ي ا م ثم سافر ليتجر ف إ ذ ا هي ا ل س ف ر ة التي لا يؤوب منها الذاهبون وهو الفتى الذي مات وهو غريب وولد له نسله الكريم وهو دفين وهكذا تتمثل البصائر ا ل خ ا ش ع ة آ ب ا ء ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل س ل ا ل ة التي تصل بين ا ل آ خ ر ة والدنيا وبين عالم البقاء وعالم الفناء رجل عالم يتطلع إلى نبيه و أ م ة تتطلع إ ل ى نبي و م د ي ن ة تتطلع إ ل ى نبي و ق ب ي ل ة وبيت و أ ب و ا ن أ ص ل ح ما يكونون ل إ ن ج ا ب ذلك النبي ثم ها هو ذا رجل لا يشركه رجل آ خ ر في صفاته ومقدماته ولا يدانيه رجل آ خ ر في مناقبه ا ل ف ض ل ة التي ه ي أ ت ه لتلك ا ل ر س ا ل ة ا ل ر و ح ي ة ا ل م أ م و ل ه في ا ل م د ي ن ة وفي ا ل ج ز ي ر ة وفي العالم ب أ س ر ه نبيل عريق النسب وليس بالوضيع الخامل فليس ي في ص غ ر قدره أمة ا أ والأحساب ن س ا ب ف ق ر و ل ي بالغني المترف غ ي ي ف ط هو بأس النبلاء ا ا ل ويغلق ل أ غ ن ي ء ق بالمدلل ه ع م ي غ ق القلوب ن بين جشع القوة واليسار يتيم بين رحماء ا فليس ل هو يتيم م ب الذي يقتل فيه التدليل م ل ك ة الجد و ا ل إ ر ا د ة والاستقلال وليس هو بالمهجور المنبوذ الذي تقتل فيه ا ل ق س و ة روح ا ل أ م ل و ع ز ة النفس و س ل ي ق ة الطموح و ف ض ي ل ة العطف على ا ل آ خ ر ي ن خبير بكل ما يختبره العرب من ضروب العيش في ا ل ب ا د ي ة و ا ل ح ا ض ر ة تربى في الصحراء و أ ل ف ا ل م د ي ن ة ورعى القطعان واشتغل ب ا ل ت ج ا ر ة وشهد الحروب و ا ل أ ح ل ا ف واقترب من السرات ولم يبتعد من الفقراء فهو خلاصة الكفاية العربية في خير ما تكون عليه الكفاية عليه وهو بقومه تكون خلاصة خير العربية العربية على صلة بالدنيا التي ما أحاطت、بقومه. فلا هو يجهلها فيغفل عنها ولا هو يغامسها كل ا ل م غ ا م س ة فيغرق في ذروتها أ ص ل ح رجل من أ ص ل ح بيت في أ ص ل ح زمان ل ر س ا ل ة ا ل ن ج ا ة ا ل م ر ق و ب ة على غير علم من الدنيا التي ترقبها ذلك محمد بن عبد الله عليه السلام قد ظهر والمدينة مهيئة لظهوره لأنها محتاجة إليه والجزيرة مهيئة لظهوره لأنها محتاجة إليه محمد مهيئة محتاجة مهيئة محتاجة عبد قد بن ظهر والدنيا م ه ي ا ة لظهوره ل أ ن ه ا م ح ت ا ج ة إ ل ي ه وماذا عن علامات ا ل ر س ا ل ة أ ص د ق من هذه ا ل ع ل ا م ة وماذا من تدبير المقادير أ ص د ق من هذا التدبير وماذا من أ س ا ط ي ر المخترعين ل ل أ س ا ط ي ر أ ع ج ب من هذا الواقع ومن هذا التوفيق علامات ا ل ر س ا ل ة ا ل ص ا د ق ة هي ع ق ي د ة تحتاج إ ل ي ه ا ا ل أ م ة وهي أ س ب ا ب تمهد لظهورها وهي رجل يطلع ب أ م ا ن ت ه ا في أ و ا ن ه ا ف إ ذ ا تجمعت هذه العلامات فماذا يلجئنا إ ل ى ع ل ا م ة غيرها و إ ذ ا تعذر عليها أ ن تجتمع ف أ ي ع ل ا م ة غيرها تنوب عنها أ و تعوض ما نقص منها خلق محمد بن عبد الله ليكون رسولا مبشرا بدين و إ ل ا ف ل أ ي شيء خلق و ل أ ي عمل من أ ع م ا ل هذه ا ل ح ي ا ة ترشحه كل هاتيك المقدمات والتوفيقات وكل هاتيك المناقب والصفات لو اشتغل ب ا ل ت ج ا ر ة طول حياته كما اشتغل بها ف ت ر ة من الزمن لكان تاجرا أ م ي ن ا ناجحا موثوقا به في سوق التجار والشراء ولكن ا ل ت ج ا ر ة كانت تشغل ب ع ض صفاته ثم تظل صفاته العليا م ع ط ل ة ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا في هذا العمل مهما يتسع له المجال ولو اشتغل زعيما بين قومه لصلح ل ل ز ع ا م ة ولكن ا ل ز ع ا م ة لا تستوفي في كل ما فيه من ق د ر ة واستعداد فالذي أ ع د ه له زمانه و أ ع د ت ه له فطرته هو ر س ا ل ة ا ل ع ا ل م ي ة لا سواها وما من أ ح د قد أ ع د في هذه الدنيا ل ر س ا ل ة د ي ن ي ة إ ن لم يكن محمد قد أعد ل ه اعد أكمل أ ا بشائر ا د لها ر والمؤرخون س ا ل ة ي ج د و ن أ ق ل م م ه غ اكمل ي في استقصاء بشائر الرسالة المحمدية يسردون ة الرسالة الجهد استقصاء بشائر ما أ د ه الرواة ن ه ا وما م ي ؤ ك د و ه م ا قبله الثقات يقبلوه لم منها وما لم وما أ ي د ت ه الحوادث أ و نقضته وما و ف ق ت ه العلوم ا ل ح د ي ث ة أ و عارضته ويتفرقون في ا ل ر أ ي والهوى بين تفسير ا ل إ ي م ا ن وتفسير العيان وتفسير ا ل م ع ر ف ة وتفسير ا ل ج ه ا ل ة فهم يستطيعون أ ن يختلفوا ل ح ظ ة و ا ح د ة في آ ث ا ر تلك البشائر التي سبقت الميلاد أ و صاحبت الميلاد حين ظهرت ا ل د ع و ة و ا س ت ف ا د أ م ر ا ل إ س ل ا م لا موضع هنا الاختلاف فما من بشاره قط من تلك البشائر كان لها أ ث ر في إ ق ن ا ع أ ح د ب ا ل ر س ا ل ة يوم صدع النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ر س ا ل ة أ و كان ثبوت ا ل إ س ل ا م متوقفا عليها ل أ ن الذين شهدوا العلامات ا ل م ز ع و م ة يوم الميلاد لم يعرفوا يومئذ مغزاها ومؤداها ولا عرفوا أ ن ه ا ع ل ا م ة على شيء أ و على ر س ا ل ة س ت أ ت ي بعد أ ر ب ع ي ن س ن ة و ل أ ن الذين سمعوا ب ا ل د ع و ة و أ ص ا ح و ا إ ل ى ا ل ر س ا ل ة بعد البشائر ب أ ر ب ع ي ن س ن ة لم يشهدوا ب ش ا ر ة و ا ح د ة منها ولم يحتاجوا إ ل ى شهودها ليؤمنوا بصدق ما سمعوه واحتاجوا إ ل ي ه وقد ولد مع النبي صلى الله عليه وسلم أ ط ف ا ل كثيرون في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها ف إ ذ ا جاز للمصدق أ ن ينسبها إ ل ى مولده جاز للمكابر أ ن ينسبها إ ل ى مولد غيره ولم تفصل الحوادث بالحق بين المصدقين والمكابرين إ ل ا بعد عشرات السنين يوم ت أ ت ي ا ل د ع و ة ب ا ل آ ي ا ت والبراهين غ ن ي ة عن ش ه ا د ة الشاهدين وانكار المنكرين أ م ا ا ل ع ل ا م ة التي لا التباس فيها ولا سبيل إ ل ى إ ن ك ا ر ه ا فهي ع ل ا م ة الكون و ع ل ا م ة التاريخ قالت حوادث الكون لقد كانت الدنيا في ح ا ج ة إ ل ى ر س ا ل ة وقالت حقائق التاريخ لقد كان محمد هو صاحب تلك ا ل ر س ا ل ة ولا كلمة لقائل ب ع د علامة الكون وعلامة ع الكون التاريخ ب ق ر ي ة الداعي اتفقت أ ح و ا ل العالم إ ذ ن على انتظار ر س ا ل ة واتفقت أحوال ت محمد على ر ش ي ح ه لتلك ل ا ر س ا ل ة و ك ا ن من الممكن أن ت ت ف ق أ ح و احوال ل العالم و أ محمد ولا تتفق م على ه ا ا و س ا التي ئ ل ت ؤ د بها ا ر س ل ت ه على أ ح س ن ا ل و و ج ه كان ا من لتلك م م ك ن أن ن ي ظ ر ا ع ا الرسول ثم لا يظهر الرسول ل م ثم يظهر و ا ن من ا ل م م ك ن أن ي ظ ه ر ا ل ر س و ل في ا ل ب البيئة ي وفي ت الصالح الصالحة ثم لا ت ت ه ي أ له الصفات التي يتم بها أ د ا ء ا ل ر س ا ل ة ولكن الذي اتفق في ر س ا ل ة محمد قد كان أ ع ج ب أ ع ج ي ب الاتفاق وكان ا ل م ع ج ز ة التي تفوق المعجزات ل أ ن ه ا مع ضخامتها وتعدد أ ج ز ا ئ ه ا وتوافق تلك ا ل أ ج ز ا ء جميعها مما يقبله العقل قبولا سائغا بغير ع ن ة ولا استكراه فكان محمد مستكملا للصفات التي لا غ ن عنها في إ ن ج ا ح كل ر س ا ل ة ع ظ ي م ة من رسالات التاريخ كانت له ف ص ا ح ة اللسان و ا ل ل غ ة و ك الفصاحه ن ت ه القدرة على ل ت أ ي القلوب وجمع الثقة، وكانت له قوة الإيمان البالغة نجاحها، له على قوة وجمع بدعوته وغيرته البالغة على نجاحها. وهذه ف ت للرسول غير أ و الرسول، و ا ل ل ك ن ا التي عليها المدار هي ف ي تبليغ ا ل ر س ا ا ل ولو ة ت ف ق ت فيما ف جميع عداها الأحوال. ل ص ا ح ة ف ا ل ف ص ا ح ة ص ف ة تجتمع للكلام و ل ه ي ئ ة النطق بالكلام ولموضوع الكلام فيكون الكلام فصيحا ً و ه ي ئ ة النطق به غير ف ص ي ح ة أ و يكون الكلام والنطق به فصيحين ثم لا تجتمع لموضوعه ص ف ة ا ل ف ص ا ح ة ا ل س ا ر ي ة في ا ل أ س م ا ع والقلوب أ م ا ف ص ا ح ة محمد فقد تكاملت له في كلامه وفي ه ي ئ ة نطقه بكلامه وفي موضوع كلامه فكان أ ع ر ب العرب كما قال عليه السلام أ ن ا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر فله من اللسان العربي أ ف ص ح ه بهذه ا ل ن ش أ ة ا ل ق ر ش ي ة ا ل ب د و ي ة ا ل خ ا ل ص ة وهذه هي ف ص ا ح ة الكلام ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا م س ت ر د ع ا في بني سعد ويكون نطقه بعد ذلك غير سليم أ و يكون صوته غير محبوب أ و يكون ترتيبه لكلماته غير مانوس فيتاح له الكلام الجميل ثم يعوزه النطق الجميل أ م ا محمد فقد كان جمال فصاحته في نطقه كجمال فصاحته في كلامه وخير من وصفه بذلك ع ا ئ ش ة رضي الله عنها حيث قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إ ل ي ه واتفقت الروايات على تنزيه نطقه من عيوب الحروف ومخارجها وقدرته على إ ي ق ا ع ه ا في أ ح س ن مواقعها فهو صاحب كلام سليم في نطق سليم ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضعا في بني سعد ويكون سليما في كلامه سليما في نطقه ثم لا يقول شيئا يستحق أ ن يستمع إ ل ي ه السامع في موضوعه فهذا أ ي ض ا قد تنزه عنه الرسول في فصاحته ا ل س ا ئ غ ة من شتى نواحيها فما من حديث له حفظه فصاحة كفاءة فصاحة وفصاحة من جوامع الكلم من الموضوع ما من الكلام الوسامة لنا الرواة الثقات إلا وهو دليل صادق حقا اللسان والثقة أنه حديث دليل قد أوتي له على وهو ورزق من فصاحة كفاءة ما رزق من فصاحة وكانت له مع ا ل ف ص ا ح ة ص ب ا ح ة و د م ا ث ة تحببانه إ ل ى كل من راه وتجمعان إ ل ي ه قلوب من عاشروه وهي ص ف ة لم يختلف فيها صديق ولا عدو ولم ينقل عن أ ح د من أ ق ط ا ب الدنيا أ ن ه بلغ بهذه ا ل ص ف ة مثلما بلغه محمد بين الضعفاء و ا ل أ ق و ي ا ء على السواء وحسبك من حب الضعفاء إ ي ا ه أ ن فتى مستعبدا يفقد أ ب ا ه و أ س ر ت ه كزيد بن ح ا ر ث ة ثم يظهر له أ ب و ه بعد طول ا ل غ ي ب ة فيؤثر البقاء مع محمد على الذهاب مع أ ب ي ه و إ ن خادم خديجه رضي الله عنها ونعني به م ي س ر يقدمه ليبشر سيدته بالربح والتوفيق في تجارته وهو أ و ل ى ان يدعي لنفسه ما اختصه به من الفضل والتقديم وحسبك من حب ا ل أ ق و ي ا ء إ ي ا ه أ ن ه جمع على محبته أ ن ا س ا بينهم من التفاوت في المزاج والخصال ما بين أ ب ي بكر وعمر وعثمان وخالد و أ ب ي ع ب ي د ة وهم جميعا من عظماء الرجال ولكن الرجل قد يكون صبيحا دمثا محبوبا ولا يكون له من ث ق ة الناس وائتمانهم إ ي ا ه نصيب كبير ل أ ن الرجل المحبوب غير الرجل الموثوق به و إ ذ ا اتفقت الخصلتان حينا فمن الجائز أ ن تفترقا حينا آ خ ر ل أ ن ه م ا في عنصر الخصال لا تتلازمان أ م ا محمد فقد كان جامعا ل ل م ح ب ة و ا ل ث ق ة ك أ ف ض ل ما تجتمعان وكان مشهورا بصدقه و أ م ا ن ت ه كاشتهاره بوسامته وحنانه وشهد له بالصدق و ا ل أ م ا ن ة أ ع د ا ؤ ه ومخالفوه كما شهد بهما أ ح ب ا ؤ ه وموافقوه وامتلا هو من العلم ب م ن ز ل ة من ث ق ة القوم ف أ ح ب ان يستعين بها على هدايتهم وترغيبهم في دعوته فكان ي س أ ل ه م ا ر أ ي ت م لو أ خ ب ر ت ك م أ ن خيلا بسفح هذا الجبل أ ك ن ت م تصدقونني فيقولون نعم أ ن ت عندنا غير متهم إ ل ا أ ن ا ل إ ن س ا ن ينفر مما يصدمه في م أ ل و ف ا ت ه وموروثاته ولو صدقه وقام لديه أ ل ف برهان عليه فلم يكن ما بالقوم أ ن ه م لا يصدقون محمدا ولا يعلمون فيه الشرف و ا ل أ م ا ن ة و إ ن م ا كان بهم أ ن ه م ينفرون من التصديق كما ينفر المرء من خبر صادق ي س و ء ه فيمن يحب أ و فيما يحب وهو مفتوح العينين ناظرا إ ل ى صدق ما يلقى إ ل ي ه ا ل إ ي م ا ن و ا ل غ ي ر ة ومن المحقق أ ن هذه الموافقات على كثرتها وهذه الشمائل على ندرتها لا تزال تتوقف على ص ف ة أ خ ر ى يحتاج إ ل ي ه ا الداعي أ ش د من احتياجه إ ل ى ا ل ف ص ا ح ة والصباح ة وهي إ ي م ا ن ه بدعوته وغيرته على نجاحها فقد نجح داعون كثيرون تعوزهم ط ل ا ق ة اللسان و ط ل ا ق ة القسمات ولم ينجح قط داع كبير يعوزه ا ل إ ي م ا ن بصواب ما يدعو إ ل ي ه و ا ل غ ي ر ة عليه وقد قضى محمد صلى الله عليه وسلم شبابه وهو يؤمن بفساد الزمان وضلال ا ل أ و ث ا ن وجاوره أ ن ا س أ ق ل منه نبلا في النفس ولطفا في الحس ونفورا من الرجس آ م ن و ا بمثل ما آ م ن به من فساد عصره وضلال أ ه ل ه ومن حاجتهم إ ل ى ع ب ا د ة غير ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م واداب غير ادابهم في تلك ا ل أ ي ا م ف إ ذ ا جاوزهم في صدق وعيه وسداد سعيه فقد وافق المعهود فيه والموروث من جده و أ ب ي ه ولما آ م ن برسالته هو و د ع و ة ربه إ ي ا ه إ ل ى القيام ب أ د ا ء تلك ا ل ر س ا ل ة لم يهجم على هذا ا ل إ ي م ا ن هجوم س ا ع ة ولا هجوم يوم ولم يتعجل ا ل أ م ر تعجل من يخدع نفسه قبل أ ن يخدع غيره ولكنه تردد حتى استوثق وجزع ا ل حتى ا ط م أ ن وخطر له في ف ت ر ة من الوحي أ ن الله قلاه و أ ع ر ض عنه ولم ي أ ذ ن له في د ع و ة الناس إ ل ى دينه ثم ت ل ق ت ط م أ ن ي ن ة من وحي ربه ومن وحي قلبه ومن وحي صحبه فصدع بما أ م ر ورضي ضميره بما أ و ت ي من الهدايه على النحو الذي رضيت به ضمائر ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ص ح ا ب ا ل ف ط ر ة ا ل د ي ن ي ة مع ما بينه وبينهم من فارق في ا ل ر ت ب ة و ا ل أ ه ب ة وما بين زمانهم وزمانه من فارق في ا ل ح ا ج ة إ ل ى ا ل إ ص ل ا ح فما من عجب إ ذ ن أ ن يكون محمد صاحب ا ل د ع و ة وما من عجب أ ن تتجه دعوته حيث اتجهت و أ ن تبلغ من وجهتها ا ل غ ا ي ة التي بلغت و إ ن م ا العجب ممن يغفلون عن هذه ا ل ح ق ي ق ة أ و يتغافلون عنها لهوى في ا ل أ ف ئ د ة فيشبهون اليوم أ و ل ئ ك الجاهلين الذين أ ص ر و ا في ا ل أ م س على الكفر به وحجبوا ب أ ي د ي ه م نوره عامدين نجاح الدعوة ما من حركة كبرى في التاريخ تتضح للفهم إن لم يكن نجاح عوج الدعوة ما التاريخ الدعوة المحمدية مفهوما بأسبابه الواضحة المستقيمة التي لا عوج في تأويلها حركة تتضح للفهم لم كبرى في في وما من شيء غير الغرض ا ل أ ع و ج يذهل صاحبه عن هذه ا ل أ س ب ا ب ا ل ط ب ي ع ي ة ا ل ب ي ن ة ثم يخيل إ ل ي ه أ ن ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة كانت فضولا غير مطلوب في هذه الدنيا و أ ن نجاحها مصطنع لا سبب له غير الوعيد والوعود أ و غير ا ل إ ر ه ا ب بالسيف و ا ل إ غ ر ا ء بلذات النعيم و م ت ع ة الخمر والحور العين أ ي إ ر ه ا ب و أ ي سيف إ ن الرجل حين يقاتل من حوله إ ن م ا يقاتلهم بالمئات و ا ل أ ل و ف وقد كان المئات و ا ل أ ل و ف الذين دخلوا في الدين الجديد يتعرضون لسيوف المشركين ولا يعرضون أ ح د ا لسيوفهم وكانوا يلقون عنتا ولا يصيبون أ ح د ا بعند وكانوا يخرجون من ديارهم لياذا ب أ ن ف س ه م و أ ب ن ا ئ ه م من كيد الكائدين و ن ق م ة الناقمين ولا يخرجون أ ح د ا من داره فهم لم يسلموا على حد السيف خوفا من النبي ا ل أ ع ز ل المفرد بين قومه الغاضبين عليه بل أ س ل م و ا على الرغم من سيوف المشركين ووعيد ا ل أ ق و ي ا ء المتحكمين ولما تكاثروا وتناصروا حملوا السيف ليدفعوا ا ل أ ذ ى ويبطلوا ا ل إ ر ه ا ب والوعيد ولم يحملوه ل ي ب د أ و ا واحدا بعدوان أ و يستطيلوا على الناس بالسلطان فلم تكن حرب من الحروب ا ل ن ب و ي ة كلها حرب هجوم ولم تكن كلها إ ل ا حروب دفاع وامتناع أ م ا ا ل إ غ ر ا ء بلذات النعيم ومتعه الخمر والحور العين فلو كان هو باعثا ل ل إ ي م ا ن لكان أ ح ر ى الناس أ ن يستجيب إ ل ى ا ل د ع و ة ا ل م ح م د ي ة هم فسقه المشركين وفجرتهم و أ ص ح ا ب الترف والثروه فيهم ولكن طغاه قريش هم أ س ب ق الناس إ ل ى ا س ت د ا م ة ا ل ح ي ا ة واستبقاء ا ل ن ع م ة ف إ ن ح ي ا ة النعيم بعد الموت م ح ب ب ة إ ل ى المنعمين تحبيبها إ ل ى المحرومين بل لعلها أ ش ه ى إ ل ى ا ل أ و ل ي ن و أ د ن ى ولعلهم أ ح ر ص عليها و أ ح ن ى ل أ ن الحرمان بعد التذوق والاستمراء أ ص ع ب من حرمان لم يذق ولم يتغير عليه حال لم يكن أ ب و لهب أ ز ه د في ا ل ل ذ ة من عمر ولم يكن السابقون إ ل ى محمد أ ر غ ب في النعيم من المتخلفين عنه ولكننا ننظر إ ل ى السابقين وننظر إ ل ى المتخلفين فنرى فارقا واحدا بينهم أ ظ ه ر من كل فارق ذلك هو الفارق بين ا ل أ خ ي ا ر و ا ل أ ش ر ا ر وبين الرحماء المنصفين والظلمه ا ل م ت ص ل ف ي ن وبين من يعقلون ويصغون إ ل ى القول الحق ومن يستكبرون ولا يصغون إ ل ى قول ذلك هو الفارق الواضح بين من سبقوا ومن تخلفوا وليس هو الفارق بين طالب ل ذ ة وزاهد فيها أ و بين مخدوع في النعيم وغير مخدوع ولعلنا لا نستبين هذه ا ل ح ق ي ق ة من مثال واحد كما نستبينها من مثال عمر رضي الله عنه في إ س ل ا م ه فقصته في ذلك نموذج ل ت ل ب ي ة ا ل د ع و ة ا ل م ح م د ي ة ينفي كل كلام يقال عن الوعيد و ا ل إ غ ر ا ء و أ ث ر ه م ا في إ ق ن ا ع ا ل أ ق و ي ا ء أ و ا ل ض ع ف ة قال ابن اسحاق خرج عمر يوما متوشحا بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أ ص ح ا ب ه قد اجتمعوا في بيت عند الصفاء وهم قريب من أ ر ب ع ي ن بين رجال ونساء ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه ح م ز ة بن عبد المطلب و أ ب و بكر بن أ ب ي ق ح ا ف ة الصديق وعلي بن أ ب ي طالب في رجال من المسلمين رضي الله عنهم ممن كان أ ق ا م مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب م ك ة ولم يخرج فيمن خرج إ ل ى أ ر ض ا ل ح ب ش ة فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له من تريد يا عمر فقال أ ر ي د محمدا هذا الصابئ الذي فرق أ م ر قريش وسفها وعاب دينها وسب ف أحلامها دينها آلهتها أ قال ت ل ه ف ق نعيم واي ل ل لقد ه غرتك نفسك اهل عمر عبد على مناف تمشي محمدا أترى تاركيك الأرض ترجى أفلا أ قتلت بني وقد إلى بيت ك ف ت قال ي م أمرهم ق وأي أهل بيت قال صهرك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو أ خ ت ك ف ا ط م ة بنت الخطاب فقد والله أ س ل م ا وتابعا محمدا على دينه فعليك بهما قال فرجع عمر عامدا إ ل ى أ خ ت ه وصهره وعندهما خباب في مخدع لهم أ و في بعض البيت و أ خ ذ ت ف ا ط م ة بنت الخطاب ا ل ص ح ي ف ة فجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا إ ل ى البيت ق ر ا ء ة خباب عليهما فلما دخل قال ما هذه ا ل ه ي ن م ة التي سمعت قالا له ما سمعت شيئا قال بلى والله لقد أ خ ب ر ت أ ن ك م ا تابعتما محمدا على دينه وبطش بصهره سعيد بن زيد فقامت إ ل ي ه أ خ ت ه ف ا ط م ة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له أ خ ت ه نعم قد أ س ل م ن ا و آ م ن ا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك فلما ر أ ى عمر ما ب أ خ ت ه من الدم ندم على ما صنع فكف وتراجع وقال ل أ خ ت ه أ ع ط ي ن ي هذه ا ل ص ح ي ف ة التي سمعتكم تقرؤون آ ن ف ا ً انظر ما هذا الذي جاء به محمد وكان عمر كاتبا فلما قال ذلك قالت له أ خ ت ه إ ن ا نخشاك عليها قال لا تخافي وحلف لها بالهته ليردنها إ ذ ق ر أ ه ا إ ل ي ه ا فلما قال ذلك طمعت في إ س ل ا م ه فقالت له يا أ خ ي إ ن ك نجس على شركك و إ ن ه لا يمسها إ ل ا الطاهر فقام عمر فاغتسل فاعطته ا ل ص ح ي ف ة وفيها س و ر ة طه ا ف ق ر أ ه ا فلما ق ر أ منها صدرا قال ما أ ح س ن هذا الكلام و أ ك ر م ه فلما سمع ذلك خباب خرج إ ل ي ه فقال له يا عمر والله إ ن ي لارجو أ ن يكون الله قد خصك ب د ع و ة نبيه ف إ ن ي سمعته وهو يقول اللهم أ ي د ا ل إ س ل ا م ب أ ب ي الحكم بن هشام أ و بعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر فقال له عند ذلك عمر فدلني يا خباب على محمد حتى آ ت ي ه ف أ س ل م فقال له خباب هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر من أ ص ح ا ب ه ف أ خ ذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه فضرب عليهم الباب فلما سمعوا صوته قام رجل من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خل ل الباب فراه متوشحا سيفه فرجع إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف فقال ح م ز ة بن عبد المطلب ن أ ذ ن له ف إ ن كان جاء يريد خيرا بذلناه له و إ ن كان يريد شرا قتلناه بسيفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن له ف أ ذ ن له الرجل ونهض إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه ب ا ل ح ج ر ة ف أ خ ذ ه بحجزته أ و بمجمع ردائه ثم جبذه ج ب ذ ة ش د ي د ة وقال ما جاء بك يا ا بن الخطاب فوالله ما أ ر ى أ ن تنتهي حتى ينزل الله بك ق ا ر ع ة فقال عمر يا رسول الله جئتك ل أ ؤ م ن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ت ك ب ي ر ة عرف أ ه ل البيت من أ ص ح ا ب ه أ ن عمر قد أ س ل م فتفرق أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا أ ن ف س ه م حين أ س ل م عمر مع إ س ل ا م ح م ز ة وعرفوا أ ن ه م ا سيمنعان رسول الله وينتصفون بهما من عدوهم هذه وهذا فيها عليه طاها فيها وهو ذكر قصة ليقتل وقرأ صدراً من سورة إسلام والإغراء، بالسيف المسلمين بسيف، ليس الخطاب، الوعيد ولم للخمر والنعيم، ما محمداً عمر موضع من من من خرج يخرج بن أحد طه ما أ ن ز ل ن ا عليك ا ل ق ر آ ن لتشقى إ ل ا ت ذ ك ر ة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق ا ل أ ر ض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وما بينهما وما تحت ا ل ث ر ا ء و إ ن تجهر بالقول ف إ ن ه يعلم السر و أ خ ف ى فلا جبن إ ذ ن ولا طمع في إ س ل ا م عمر بن الخطاب بل ر ح م ة و إ ن ا ب ة واعتذار ولم يكن في إ س ل ا م الفقراء الذين هم أ ق ل من عمر ناصرا و أ ض ع ف منه ب أ س ا جبن ولا طمع ل أ ن ه م تعرضوا ب إ س ل ا م ه م للسيف ولم يخضعوا للسيف حين أ س ل م و ا لله ورسوله وما كفر الذين كفروا لزهد ولا ش ج ا ع ة فيقال إ ن الذين سبقوهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م قد فعلوا ذلك لشغف بلذات ا ل ج ن ة وجبن عن م و ا ج ه ة ا ل ق و ة ولكنهم اختلفوا حيث تطلب ط ه ا ر ة ا ل س ي ر ة وصلاح ا ل أ م و ر فمن كان أ ق ر ب إ ل ى هذه ا ل ط ل ب ة من غني أ و فقير ومن سيد أ و مستعبد فقد أ س ل م ومن كان به زيغ عنها فقد أ ب ى وهذا هو الفيصل القائم بين الفريقين قبل أ ن يتجرد ل ل إ س ل ا م سيف يذود عنه وبعد أ ن تجرد له سيف تهابه السيوف وما يقسم الطائفتين أ ح د فيضع أ ب ا بكر وعمر وعثمان في جانب ا ل ل ذ ة والخوف ويضع الطغاه من قريش في جانب ا ل ع ص م ة و ا ل ش ج ا ع ة إ ل ا أ ن يكون به هوى كهوى الكفار من قريش في ا ل إ ص ر ا ر و ا ل إ ن ك ا ر إنما نجحت دعوة الإسلام نجحت لأنها دعوة طلبتها الدنيا بعناية ومهدت وقام وموافقة طلبتها لها الحوادث وقام بها داع تهيأ لها ربه وموافقة أحواله وصفاته تهيأ دعوة دعوة ربه فلا حروب ا بها ا ج ة إلى خ ق العقل ة ينكرها أ إلى علة عوجاء يلتوي عوجاء ه الدفاع ذو ا أ أوضح شيء فهما لمن أحب أن أقوى ه فهي فهما يفهم وهي و ا سبيلا لمن استقام ء شيء شيء عبقرية ح لمن لمن م م العسكرية حروب د قلنا في الفصل السابق إ ن ا ل إ س ل ا م لم ينجح ل أ ن ه دين قتال كما يردد أ ع د ا ؤ ه ا ل م غ ر د و ن ولكنه نجح لأنه د ع و ة ل ا ز م ة يقوم بها داع موفق وليس بين أ س ب ا ب نجاحه سبب واحد يصعب فهمه على هذا الاعتبار ونريد في هذا الفصل أ ن نقول إ ن محمدا كان على اجتنابه العدوان يحسن من فنون الحرب ما لم يكن يحسنه المعتدون عليه و إ ن ه لم ي ج د ن ب الهجوم و ا ل م ب ا د ئ ة بالقتال لعجز أ و خوف مما يجهله ولا يجيده ولكنه اجتنبه ل أ ن ه نظر إ ل ى الحرب نظرته إ ل ى ض ر و ر ة ب غ ي ض ة ي ل ج أ إ ل ي ه ا ولا ح ي ل ة له في اجتنابها ويجتنبها حيثما تيسرت له ا ل ح ي ل ة ا ل ن ا ج ح ة وقبل ذلك ينبغي أ ن نستحضر في الذهن بعض الحقائق التي تظهر لنا الاختلاف بين الدين ا ل إ س ل ا م ي و ا ل أ د ي ا ن ا ل أ خ ر ى في م س أ ل ة القتال لنثبت أ ن ل ل إ س ل ا م ش أ ن ا في اجتناب ا ل ق و ة ك ش أ ن كل دين و أ ن ه ما كان لينتصر ب ا ل ق و ة لو لم يكن إ ل ى جانب ذلك صالحا للانتصار و أ ن ا ل أ د ي ا ن ا ل أ خ ر ى ما كانت لتحجم عن عمل أ ق د م عليه النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت دعوتها كدعوته وكانت أ س ب ا ب ه ا ك أ س ب ا ب ه ف ا ل ح ق ي ق ة ا ل أ و ل ى أ ن مطعنا ل ق ا ئ ل ي ن ب أ ن ا ل إ س ل ا م دين قتال إ ن م ا يصدق لو صدق في بداءه عهد ا ل إ س ل ا م كما أ س ل ف ن ا يوم دان بهذا الدين كثير من العرب المشركين ولولاهم لما كان له جند ولا حمل في سبيله سلاح لكن الواقع أ ن ا ل إ س ل ا م في بداءه عهده كان هو المعتدى عليه ولم يكن من قبله اعتداء على أ ح د وظل كذلك حتى بعد ت ل ب ي ة ا ل د ع و ة ا ل م ح م د ي ة واجتماع القوم حول النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه م كانوا يقاتلون من قاتلهم ولا يزيدون على ذلك وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إ ن الله لا يحب المعتدين وقد صبر المسلمون على المشركين حتى أ م ر و ا أ ن يقاتلوهم كافه كما يقاتلون المسلمين كافه فلم يكن لهم قط عدوان ولا إ ك ر اكراه ه الله وحروب النبي صلى الله عليه وسلم م ا أسلفنا كانت كلها ح و ب د ف ع ولم م تكن ن ا إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد والإصرار القتال اليهود الروم حرب حروبه وحروبه قريش سبيل بعد تابوك هجوم وتستوي أو غزوة من مع مع مع على على ذلك في ففي نكث عاد الجيش ا ل إ س ل ا م ي أ د ر ا ج ه بعد أ ن أ ي ق ن ب ن ص ر ا ف الروم عن القتال في تلك ا ل س ن ة وكان قد سرى الى النبي صلى الله عليه وسلم ن ب أ و ا انهم يعبئون جيوشهم على حدود البلاد ا ل ع ر ب ي ة فلما ع د ل و ا عدل الجيش ا ل إ س ل ا م ي عن ا ل غ ز و ة على فرط ما تكلف من الجهد و ا ل ن ف ق ة في تجهيزه وسفره والحقيقة والإقناع الثانية أن الإسلام إنما يعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة يمكن أن تحارب بالبرهان عليه يمكن فكرة أن أن أن ولكن لا ي ع ب عليه أ ن يحارب بالسيف س ل ط ة تقف في طريقه وتحول بينه وبين أ س م ا ع المستعدين ل ل إ ص غ ا ء إ ل ي ه ل أ ن ا ل س ل ط ة تزال ب ا ل س ل ط ة ولا غنى في إ خ ض ا ع ه ا عن ا ل ق و ة ولم يكن س ا د ة قريش أ ص ح ا ب ف ك ر ة يعارضون بها ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة و إ ن م ا كانوا أ ص ح ا ب س ي ا د ة م و ر و ث ة وتقاليد ل ا ز م ة لحفظ تلك ا ل س ي ا د ة في ا ل أ ب ن ا ء بعد ا ل آ ب ا ء وفي ا ل أ ع ق ا ب بعد ا ل أ س ل ا ف وكل حجتهم التي يذودون بها عن تلك التقاليد أ ن ه م وجدوا آ ب ا ء ه م عليها و أ ن زوالها يزيل ما لهم من س ط و ة الحكم والجاه وقصد النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل د ع و ة عظماء ا ل أ م م وملوكها و أ م ر ا ء ه ا ل أ ن ه م أ ص ح ا ب ا ل س ل ط ة التي تابى العقائد ا ل ج د ي د ة وقد تبين بالتجربة بعد ا ل ت ج ر ب ب ة ا ل ت ج ر ب ة أ ن ا ل س ل ط ة هي التي كانت تحول دون ا ل د ع و ة ا ل م ح م د ي ة وليست افكار مفكرين ولا مذاهب حكماء ل أ ن امتناع ا ل م ق ا و م ة من هؤلاء العظماء والملوك كانت تمنع العوائق التي تصد ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة فيمتنع القتال ومن وعود ودعاة ومن وتجربة روسيا وتجربة كما القديم المصلحين الماضي مصطفى كمال أن لاغنة عنها لإنجاز الانقلاب فرنسا القرن القرن التجارب التي دل عليها التاريخ الحديث كما دل عليها التاريخ القديم أن السلطة التجارب الحاضر تركيا دل دل تلك تجربة في في في وتجارب ا ل سائر الدعاه من أ م ث ا ل ه في سائر البلاد ف م ح ا ر ب ة ا ل س ل ط ة ب ا ل ق و ة غير م ح ا ر ب ة ا ل ف ك ر ة ب ا ل ق و ة ولا بد من التمييز بين العملين ل أ ن ه م ا جد مختلفين و ا ل ح ق ي ق ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن ا ل إ س ل ا م لم يحتكم إ ل ى السيف قط إ ل ا في ا ل أ ح و ا ل التي أ ج م ع ت شرائع ا ل إ ن س ا ن على تحكيم السيف فيها ف ا ل د و ل ة التي يثور عليها من يخالفها بين ظهرانيها ماذا تصنع إ ن لم تحتكم إ ل ى السلاح وهذا ما قضى به ا ل ق ر آ ن الكريم حيث جاء فيه وقاتلوهم حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين لله ف إ ن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين وفي كلتا الحالتين يكون كلتا ن ه ا ي ة الاعتماد على السلاح ثم ي أ ت ي الصلح والتوفيق أ و ي أ ت ي التفاهم ب ا ل ر ض ى والاختيار والحقيقة الرابعة أن الأديان الكتابية بينها فروق موضعية لا بد من عند البحث في هذا الموضوع فاليهودية أو المحصورة بالدعوة يكرهون يشاركون الرابعة الأديان الكتابية بينها لا نلاحظتها البحث هذا الإسرائيلية كانت كما يدل عليها اسمها أشبه بالعصبية المحصورة في أبناء إسرائيل منها بالدعوة العامة لجميع الناس فكان أبناؤهم يكرهون أن يشاركون غيرهم فيها يدل لجميع في في غيرهم بد أشبه عند أن أن من كما يكره أ ص ح ا ب النسب الواحد أ ن يشاركهم غيرهم فيه وكانوا من أ ج ل هذا لا يحركون السنتهم فضلا عن امتشاق الحسام لتعميم الدين اليهودي و إ د خ ا ل ا ل أ م م ا ل أ ج ن ب ي ة فيه ولا وجه إ ذ ن ل ل م ق ا ر ن ة بين ا ل ي ه و د ي ة و ا ل إ س ل ا م في هذا الاعتبار أما المسيحية فهي قد عنيت أولا بالآداب والأخلاق المسيحية ولم تعتني مثل هذه العناية بالمعاملات ونظام الحكومة وقد ظهرت ثانياً في بلاد المعاملات بالآداب العناية ثانيا بلاد فهي عنيت تعتني في هذه ظهرت قد وقد فيها قوانين تحميها كما يحميها الكهان المعززون بالسلطان فهي قد عدلت عن فرض المعاملات والدساتير لهذه ا ل ض ر و ر ة لا ل أ ن المعاملات والدساتير ليست من ش أ ن الدين وليس ق د ظهرت ا ث ا ف وطن تحكمه دولة أجنبية ذات حول وطول و أجنبية تحكمه ذات ل ي للوطن الذي ظهرت فيه ط ا ق ة ب م ص ا د م ة تلك ا ل د و ل ة في ميدان القتال أ م ا ا ل إ س ل ا م فقد ظهر في وطن لا س ي ط ر ة ل ل أ ج ن ب ي عليه وكان ظهوره ل إ ص ل ا ح ا ل م ع ي ش ة وتقويم المعاملات وتقرير ا ل أ م ن والنظام و إ ل ا فلا معنى لظهوره بين العرب ثم فيما وراء الحدود ا ل ع ر ب ي ة ف إ ذ ا اختلفت ن ش أ ت ه و ن ش أ ة ا ل م س ي ح ي ة فذلك اختلاف موضعي طبيعي لا مناص منه ولا اختيار ل أ ح د من الخلق فيه وايه ذلك أ ن المسيحيه صنعت صنع ا ل إ س ل ا م حين قامت بين أ ه ل ه ا الدول والجيوش وحين استقلت شعوبها عن ا ل أ ج ا ن ب المتغلبين وزادت حروب المذاهب فيما بين أ ب ن ا ئ ه ا على حروب صدر ا ل إ س ل ا م مجتمعات و ا ل ح ق ي ق ة ا ل خ ا م س ة أ ن ا ل إ س ل ا م شرع الجهاد و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله ف إ ذ ا قالوها عصموا مني دماءهم و أ م و ا ل ه م إ ل ا بحقها وحسابهم على الله وجاء في القرآن الكريم في فقاتل في سبيل الله لا تكلف إ ل ا نفسك وحرض المؤمنين عصى الله أ ن يكف ب أ س الذين كفروا والله أ ش د ب أ س ا و أ ش د تنكيلا وحدث فعلا أ ن المسلمين فتحوا بلادا غير بلاد العرب ولم يفتحوها ولم يكن ي ت أ ت ى لهم فتحها بغير السلاح إ ل ا أ ن هذه الفتوح ت أ خ ر ت في الزمن ولم يتم شيء منها قبل استقرار ا ل د و ل ة ل ل إ س ل ا م فلا يمكن أ ن يقال إ ن ه ا كانت و س ي ل ة ا ل إ س ل ا م للظهور وقد ظهر ا ل إ س ل ا م قبلها وتمكن في أ ر ض ه واجتمعت له جنود تؤمن به وتقدم على الموت في سبيله ثم إ ن هذه الفتوح كانت تفرضها س ل ا م ة ا ل د و ل ة إ ن لم تفرضها ا ل د ع و ة إ ل ى دينها فلو قدرنا أ ن ا ل خ ل ي ف ة المسلمه لم يكن صاحب دين ينشره ويدعو إ ل ي ه لوجب في ذلك العهد أ ن ي أ م ن على بلاده من الفوضى التي شاعت في أ ر ض فارس وفي أ ر ض الروم ووجب أ ن يمنع الشر الذي يوشك أ ن ينقض عليه من كلتيهما و أ ن يمنع عدوى الفساد أ ن تسري منهما إ ل ى حماه هذا إ ل ى أ ن ا ل إ س ل ا م قد أ ج ا ز ل ل أ م م أ ن تبقى على دينها مع أ د ا ء الجزيه و ا ل ط ا ع ة ل ل ح ك و م ة ا ل ق ا ئ م ة وهو أ ه و ن ما يطلبه غالب من مغلوب والحقيقة شعوب يومئذ وبعد السادسة أن المقابلة بينما كانت عليه شعوب العالم يومئذ قبل إسلامها وبعد إسلامها عليه قبل أن تدل على أ ن جانب ا ل إ س ل ا م هو جانب ا ل إ ق ن ا ع لمن أ ر ا د ا ل إ ق ن ا ع فقد استقر السلام بين تلك الشعوب ولم يكن له قرار وانتظمت بينها العلاقات ولم يكن لها نظام و ا ط م أ ن الناس على أ ر و ا ح ه م و أ ر ز ا ق ه م و أ ع ر ا ض ه م وكانت جميعها م ب ا ح ة لكل غاصب من ذوي ا ل أ م ر والجاه ف إ ذ ا قيل إ ن المدعوين إ ل ى ا ل إ س ل ا م لم يقتنعوا بفضله سابقين فلا ينفي هذا القول أ ن ه م اقتنعوا به م ت أ خ ر ي ن إ ن ا ل إ س ل ا م مقنع لمن يختار ويحسن الاختيار إ ل ى جانب قدرته على إ ك ر ا ه من يركب ر أ س ه ويقف في طريق ا ل إ ص ل ا ح ومن نظر إلى الإقناع العقلي تساوى لديه من يستميلك إلى العقيدة بتوزيع الدواء والطعام، أو بتربية الأطفال عليها وهم لا يعقلون، ومن يستميلك إليها بالخوف من يستميلك يستميلك من الحاكم، نظر الإقناع بتربية إلى إلى إليها العقلي، لديه العقيدة الأطفال عليها لا على فرض أ ن خوف الحاكم كان ذ ر ي ع ة من ذرائع نشر ا ل إ س ل ا م فالشاهد الذي تطعمه وتكسوه ليقول قولك في إ ح د ى القضايا كالشاهد الذي ينظر إ ل ى الصوت في يديك فيقول ذلك القول كلاهما لا ي أ خ ذ ب إ ق ن ا ع الدليل ولا بنفاذ ا ل ح ج ة ولا يدفع عن ع ق ي د ة دفع العارف البصير وصفات ما تقدم أ ن ا ل إ س ل ا م لم يوجب القتال إ ل ا حيث أ و ج ب ت ه جميع الشرائع وسوغته جميع الحقوق و أ ن الذين خاطبهم بالسيف قد خاطبتهم ا ل أ د ي ا ن ا ل أ خ ر ى بالسيف كذلك إ ل ا ان يحال بينها وبين ا ن ط ض ا ئ ه أ و تبطل عندها ا ل ح ا ج ة إ ل ى د ع و ة الغرباء إ ل ى أ د ي ا ن ه ا و أ ن ا ل إ س ل ا م ع ق ي د ة ونظام وهو من حيث النظام ش أ ن ه ك ش أ ن كل نظام في أ خ ذ الناس ب ا ل ط ا ع ة ومنعهم أ ن يخرجوا عليه القائد البصير لم يكن الإسلام إذن دين قتال لم دين يكن إذن ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مقاتلا يطلب الحرب للحرب أ و يطلبها وله س ع ة عنها ولكنه مع هذا كان نعم القائد البصير إ ذ ا وجبت الحرب ودعته إ ل ي ه ا ا ل م ص ل ح ة ا ل ل ا ز م ة يعلم من فنونها ب ا ل إ ل ه ا م ما لم يعلمه غيره بالدرس و ا ل م م ا ر س ة ويصيب في اختيار وقته وتسيير جيشه وترسيم خططه إ ص ا ب ة التوفيق و إ ص ا ب ة الحساب و إ ص ا ب ة ا ل ا س ت ش ا ر ة وقد يكون ا ل أ خ ذ ب ا ل م ش و ر ة ا ل ص ا ل ح ة آ ي ة من آ ي ا ت حسن ا ل ق ي ا د ة تقترن ب ا ي ة الابتكار والانشاء ل أ ن ا ل ق ي ا د ة ا ل ح س ن ة هي ا ل ق ي ا د ة التي تستفيد من خ ب ر ة الخبير كما تستفيد من ش ج ا ع ة الشجاع وهي التي تجند كل ما بين يديها من قوى ا ل آ ر ا ء والقلوب و ا ل أ ج س ا م وقد كانت غ ز و ة بدر هي ت ج ر ب ة ا ل أ و ل ى للنبي صلى الله عليه وسلم في إ د ا ر ة المعارك ا ل ك ب ي ر ة فلم ي أ ن ف أ ن يستمع فيها إ ل ى م ش و ر ة الحباب بن المنذر حين اقترح عليه الانتقال إ ل ى غير المكان الذي نزل فيه ثم وعى من ت ج ر ب ة و ا ح د ة ما قل أ ن يعياه ا ل ق ا د ة المنقطعون للحرب من تجارب شتى فلو تتبع حروبه صلى الله عليه وسلم ناقد عسكري من أ س ا ط ي ن فن الحرب في العصر الحديث ليقترح وراء خ ط ت ه مقترحا أ و ينبه الى خ ط أ ل أ ع ي ا ه التعديل ونختار أبرع القادة المحدثين القادة أبرع وهو نابليون بونابرت على أ س ل و ب حرب ا ل ح ر ك ة الذي كان هو ا ل أ س ل و ب الغالب في العصور ا ل م ا ض ي ة والذي ظهر في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ح ا ض ر ة أ ن ه لا يزال ا ل خ ط و ة ا ل أ خ ي ر ة في جميع الحروب على الرغم من الحصون والسدود ل أ ن اختيار نابليون بونابرت يبين لنا السبق في خطط النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ع س ك ر ي ة بالمضاهاه بينها وبين خطط هذا القائد العظيم أولاً كان نابليون يوجه همه ا ل أ و ل إ ل ى القضاء على ق و ة العدو ا ل ع س ك ر ي ة ب أ س ر ع ما يستطيع فلم يكن يعنيه ضرب المدن ولا اقتحام المواقع و إ ن م ا كانت عنايته الكبرى م ن ص ر ف ة إ ل ى م ب ا د ر ة الجيش الذي يعتمد عليه العدو ب ه ج م ة س ر ي ع ة يفاجئه بها أ ك ث ر ا ل أ ح ي ا ن وهو على يقين أ ن الفوز في هذه ا ل ه ج م ة يغنيه عن المحاولات التي ي ل ج أ إ ل ي ه ا جله القواد وعنده أ ن ه يستفيد بخطته تلك ث ل ا ث ة أ م و ر أ ن يختار الموقع الملائم له وان يختار ا ل ف ر ص ة و أ ن يعاجل العدو قبل تمام استعداده وكان النبي صلى الله عليه وسلم سابقا إ ل ى تلك الخطط في جميع تفصيلاتها فكان كما قدمنا لا ي ب د أ أ ح د ا بالعدوان ولكنه إ ذ ا علم بعزم ا ل أ ع د ا ء على قتاله لم يمهلهم حتى ي ه ا ج م ه جهد ما تواتيه ا ل أ ح و ا ل بل ر ب م ا وصل إ ل ي ه الخبر كما في غ ز و ة تبوك والناس مجدبون والقيض ملتهب والشدة بالغة ملتهب فلا يثنيه ذلك عن ا ل خ ط ة التي تعودها ولا يكف عن ا ل ت أ ه ب السريع وعن حض المسلمين على جمع ا ل أ م و ا ل وجمع الرجال ولا يبالي ما أ ر ج ف به المنافقون الذين توقعوا ا ل ه ز ي م ة للجيش المحمدي فلم يحدث ما توقعوه وكان صلى الله عليه وسلم يعمد إ ل ى ا ل ق و ة ا ل ع س ك ر ي ة حيث أ ص ا ب ه ا فيقضي على عزائم أ ع د ا ئ ه بالقضاء عليها ولا يضيع الوقت في انتظار ما يختاره أ و ل ئ ك ا ل أ ع د ا ء وكان إ ض ع ا أنصاره ف ر ب ت ه ز م م م الحركة ا ا ل في أيدي ي ه ج إلا أ نابليون يكون ل ه ج و و م ا ا على م م ق د ن عليه في كما حدث غ ز ة ا ل خ د ق ث ا ن يقول ا كان نابليون ي إ ن ن س ب ة ا ل ق و ة ا ل م ع ن و ي ة إ ل ى ا ل ك ث ر ة ا ل ع د د ي ة ك ن س ب ة ث ل ا ث ة إ ل ى واحد والنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الاعتماد على هذه ا ل ق و ة المعنويه ة التي ي في الحقيقة قوة الإيمان قوة وربما بلغت ن س ب ة هذه ا ل ق و ة إ ل ى ا ل ك ث ر ة ا ل ع د د ي ة ك ن س ب ة خ م س ة إ ل ى واحد في بعض المعارك مع رجحان ا ل ف ئ ة ا ل ك ث ي ر ة في السلاح إ ل ى جانب رجحانهم في عدد الجنود ومعجزة نابليون أوضع نفوس رجاله من صبر وعزيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم وقراشيين وقبائل الإيمان أعظم من مزية ما من من عليه عربا بعرب وقبائل من السلالة العربية جدا رجاله السلالة هنا بلغها فالنبي الله كان يحارب بقراشيين بفضل صلى أكبر صبر بقبائل من صميم تلك ا ل س ل ا ل ة فلا يقال هنا إ ن الفضل لقوم على قوم في المزايا ا ل ج س د ي ة أ و المزايا ا ل ن ف س ي ة كما يمكن أ ن يقال هذا في جيش نابليون وكل فضل هنا هو والإيمان نابليون القوة القوة أو يتناولها كان العسكرية فكان فضل فضل العقيدة、والإيمان. ثالثا كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية لا يغفل القضاء على القوة المالية أو التجارية التي يتناولها اقتداره. فكان يحارب الإنجليز هنا اهتمامه اقتداره يحارب مع بمنع تجارتهم وسفنهم أ ن تصل إ ل ى ا ل ق ا ر ة ا ل أ و ر و ب ي ة وتحويل ب المعاملات عن طريق إ ن ج ل ت ر ا إ ل ى طريق فرنسا وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب قريش ا في تجارتها ويبعث السرايا في إ ث ر القوافل كلما سمع ب ق ا ف ل ة منها و أ ن ك ر بعض المتعصبين من كتاب أ و ر و ب ا هذه السرايا وسموها قطعا للطريق وهي تعني ا ل م ص ا د ر ة نفسها التي أ ق ر ه ا القانون الدولي وعمل بها ق ا د ة الجيوش في جميع العصور و ر أ ي ن ا تطبيقها في الحرب ا ل ح ا ض ر ة والحرب ا ل م ا ض ي ة رشيدا ت ا ر ة وغاليا في الحمق والشطط تاره ة أخرى رابعاً أسلفنا أن رابعا نابليون كان ي و ج همه إلى ا ل ولا يقتحم المدن أو يشغل باله ج ي يقتحم ش أو ا ح م ب ص ر ت ه ا عاجلة لغير ل ضرورة ونرجع إ ى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله فلا حاصر صلى عليه محلة نرى أنه حاصر محلة إ ل ا أ ن يكون الحصار هو ا ل و س ي ل ة ا ل و ح ي د ة ا ل ع ا ج ل ة ل م ب ا د ر ة ا ل ق و ة التي ع ص ى أ ن تخرج منها قبل استعدادها أ و قبل نجاحها في الغدر والوقيعه كما فكان حصار قينقاع الحصار حدث في حصار بني قريضة وبني ن الميدان كان نابليون الفنون ولكنه كان ا كمبادرة الجيش بالهجوم في المختار بغير كبير اختلاف خامسا كان معتدا برأيه في العسكرية ولا سيما الخطط الحربية ولكنه كان مع هذا الاعتداد كبير مع بغير برأيه الشديد في في لا يستغني عن م ش ا و ر ة صحبه في مجلس الحرب ا ل أ ع ل ى قبل ابتداء الزحف أ و قبل العزم على القتال ومحمد صلى الله عليه وسلم كان على ر ج ا ح ة ر أ ي ه يستشير صحبه في خطط القتال وحيل الدفاع ويقبل مشورتهم أ ح س ن قبول ومن ذلك ما صنعه ببدر و أ ل م ع ن ى إ ل ي ه آ ن ف ا حيث أ ش ا ر عليه الحباب بن المنذر بالانتقال إ ل ى مكان غير الذي نزلوا فيه أ و ل ا ل أ م ر ثم بتعوير ا ل آ ب ا ر وقبول ب للشرب ن ا لا الأعداء، ء حوض و يصل إليه ي في روايات كثيرة ل عمل إنه م ش ر ة س م النبي ن ا ف في حفر ا ا ر س ي ل خ د عند المدينة، الخندق ق على وعمل المنفذ الذي خيف أن يهجم منه المشركون ن الذي ا ل يهجم خيف فحفر وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بيديه وقبول النبي الكريمتين في حفره، وقبول النبي صلى الله صلى عمل ل ل ي ه و س مشورة س من ا عمل من أ ع م ا ل ا ل ق ي ا د ة ا ل ر ش ي د ة و س ن ة من سنن القواد الكبار غير أ ن ن ا نعتقد أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان خليقا أ ن يشير بحفر الخندق لو لم يكن سلمان الفارسي بين أ ه ل ا ل م د ي ن ة في إ ب ا ن الهجمه عليها ل أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان شديد الالتفات إ ل ى سد الثغور و ح م ا ي ة الظهور في جميع وقعاته وفي و ق ع ة أ ح د جعل الجبل إ ل ى ظهره و أ ق ا م على الشعب التي يخشى منها النفاذ والالتفاف خمسين راميا مشددا عليهم في التزام موقفهم قائلا لهم احموا ظهورنا ف إ ن نخاف ا و ان أ ي ج ي ء و ا من ورائنا والزموا مكانكم لا تبرحوا منه وان ر أ ي ت م و ن ا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم و إ ن ر أ ي ت م و ن ا نقتل فلا تعينونا ولا تدافعوا عنا و إ ن م ا عليكم أ ن ترشقوا خيلهم بالنبل ف إ ن الخيل لا تقدم على النبل والذي يفعل هذا في شعب جبل لا يفوته هذا لا يفعل جبل يفعل مثله في في مدينة شعب أن ثغرة ولكن ا ل م ش ا و ر ة هنا هي ا ل م ق ص و د ة ب ا ل م ض ا ه ا ت بين ما سبق إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم وما نبغ فيه نابليون فهذه خ ص ل ة م ع ه و د ة في كبار القواد لا تقدح فيما ع ر ف به من ق د ر ة على وضع الخطط وابتكار الاساليب ا عن قائد ا ا ا ل ل والاستدلال عناية نابليون وكانت فرسة النبي س ت ع وكانت عناية فرسة صلى الله عليه وسلم في ذلك مضرب ا ل أ م ث ا ل فلما ر أ ى أ ص ح ا ب ه يضربون العبدين المستقيين من ماء بدر ل أ ن ه م ا يذكران قريشا ولا يذكران أ ب ا سفيان علم بفطنته ا ل ص ا د ق ة أ ن ه م ا يقولان الحق ولا يقصدان المراء و س أ ل عن عدد القوم فلم يعرفا العدد ف س أ ل عن عدد الجزور التي ينحرونها كل يوم فعرف ق و ة الجيش بمعرفته مقدار الطعام الذي يحتاج إ ل ي ه وكان صلوات الله عليه إ ن م اشتهر يعول في ويعقد يسمى اليوم يبدأ فيسمع فيما خبير استطلاع على العلم الاستطلاع سابعا وأقرب ودروبه هو فنون أو كل أهله الناس إلى مجلس الحرب قبل أن يبدأ بالقتال فيسمع من كل دلاء بفجاجه أخبار مكان ما ما أن به من فنون حرب من من عن نابليون أ ن ه كان شديد الحذر من ا ل أ ل س ن ة و ا ل أ ق ل ا م وكان يقول إ ن ه يخشى من أ ر ب ع ة أ ق ل ا م ما ليس يخشاه من ع ش ر ة آ ل ا ف حسام والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعرف الناس بفعل ا ل د ع و ة في كسب المعارك وتغليب المقاصد فكان يبلغه عن بعض أ ف ر ا د أ ن ه م يغفرون الذمه التي عاهدوا عليها و ي ش ه ر و ن به و ب ا ل إ س ل ا م أ و يثيرون العشائر لقتاله ويفحشون في هجوه وهجو دينه فينفذ إ ل ي ه م من يحاربهم في حصونهم أ وعاب يتكثل له منهم. وعاب هذا بعض المغرضين من الكتاب ا ل أ و ر و ب ي ي ن وشبهوه بما عيب على نابليون من اختطاف دوق دان جان وما قيل عن محاولته أ ن يختطف الشاعر ا ل إ ن ج ل ي ز ي كول ر ي ج الذي كان يخوض في ذمه ويستهوي ا ل أ س م ا ع بسحر حديثه إلا الإسلام إنما الفارق عظيم بين الحالتين لأن أن أو بين حروب حروب حروب عقيدة عظيم دعوة هي و إ ن م ا هي في مصدرها وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك أ و بين ا ل إ ل ه ي ة و ا ل و ث ن ي ة وليس وقوف الجيش أ م ا م الجيش إ ل ا سبيلا من سبل الصراع في هذا الميدان فليس في ح ا ل ة سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ن ما يحاربه في صميم ا ل د ع و ة ا ل د ي ن ي ة ويقصده بالطعن في لباب رسالته الاسلاميه إ س ل م لم ي ينفر ة وإن ن ل ا ا ق ت ل ل ه و ح ر ض ه ه م على ع النكث ب د و إ ن م ا هو مقاتل في الميدان ا ل أ ص ي ل ينتظر من أ ع د ا ئ ه ما ينتظرها ل المقاتل م ق ا ت ل من المقاتلين ولا سيما إ ذ ا كانت الحرب ق ا ئ م ة د ا ئ م ة لا تنقطع ف ت ر ة إ ل ا ريثما تعود أ م ا نابليون فالحرب بينه وبين أ ع د ا ئ ه حرب جيوش وسلاح فلا يجوز له أ ن يقتل أ ح د ا لا يحمل السلاح في وجهه أ و لا يدينه القانون بما يستوجب إ ز ه ا ق حياته وما نهض نابليون لنشر دين أ و تفنيد دين ولكن ا للرسول ا ل إ س ل ا م ي من غرض لو جاز له أ ن يقبل المسالمه ممن يحاربونه في دينه و إ ن لم ي ش ه ر ا ل س ي ف في وجهه ف إ ن الضرب بالسيف لاهون من المقتل الذي يضربون فيه تلك مقابلة مجملة بين والعادات التي مئات مقابلة مجملة الخطة إليها محمد عليها نابليون بعد مئات السنين ومن الواجب أن نحكم على قيمة القيادة بقيمة الفكرة أو الخطة نحكم محمد ومن قيمة بقيمة سبق بين بعد وجرى أن أو قبل أ ن نحكم عليها ب ض خ ا م ة الجيوش و أ ن و ا ع السلاح لم يتخذ محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحرب ص ن ا ع ة ولا عمد إ ل ي ه ا كما أ س ل ف ن ا إ ل ا لدفع غ ا ر ة واتقاء ع د ا و ة ف إ ذ ا كان مع هذا يتقن منها ما يتولاه مدفوعا إ ل ي ه فله فضل السبق على جبار الحروب ا ل ح د ي ث ة التي تعلمها وعاش لها ولم ينقطع عنها منذ ترعرع الى أ ن سكن في منفاه ولم يبلغ من نتائجه بعض ما بلغ القائد ا ل أ م ي بين رمال الصحراء ولقد كانت خ ب ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ببعوث الاستطلاع كخبرته ببعوث القتال فكانت طريقته في اختيار المكان والغرض أ و في اختيار القائد وتزويده بالوصايا و ا ل أ ت ب ا ع مثلا يحتذى في جميع العصور ولا سيما العصر الحديث الذي كثرت فيه ذرائع ا ل ت خ ب ئ ة و ا ل م ر ا و غ ة وذرائع الكشف و ا ل د ع و ة فكثرت فيه من ثم ح ا ج ة المقاتلين إ ل ى استقصاء أ ح و ا ل ا ل أ ع د ا ء ففي الحروب ا ل ح د ي ث ة يتردد ذكر ا ل أ و ا م ر ا ل م خ ت و م ة التي تصدر إ ل ى قواد السرايا والسفن ليفتحوها عند م د ي ن ة م ع ل و م ة أ و بعد م س ي ر ة ساعات أ و في عرض البحر على د ر ج ة م ع ي ن ة من درجات الطول والعرض إلى أمثال ذلك من العلامات التي تعين بها الجهات أمثال البعوث من بها هذه تعين ويتفق في أمثال هذه البعوث أ ن يكون القائد وحده مطلعا على سر ا ل ب ع ث ة ورجاله جميعا يجهلونه ولا يعرفون أ ه م خارجون في غ ز و ة أ م في م ن ا و ر ا ت استطلاع إ ل ى ما قبل ا ل ح ر ك ة ا ل م ق ص و د ة بساعات معدودات وهنالك تصدر ا ل أ و ا م ر التي لا بد من صدورها للتهيئ والتنفيذ ولا خوف من كشفها في تلك الساعات ل ص ع و ب ة الاستعداد الذي يقابلها به العدو إ ذ ا انكشف له قبل تنفيذها ب ف ت ر ة و ج ي ز ة ولاسيما إ ذ ا كانت ا ل ح ر ك ة من حركات البحار هذه ا ل أ و ا م ر ا ل م خ ت و م ة ليست ب ح د ي ث ة فقد عرفت في ا ل م أ ث و ر ا ت ا ل ن ب و ي ة على أ ت م أ ص و ل ه ا التي تلاحظ في أ م ث ا ل ه ا ومن ذلك أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعث عبد الله بن جحش ومعه كتاب أ م ر ه الا ينظر فيه حتى يسير يومين وفحواه سر حتى ت أ ت ي بطن ن خ ل ة على اسم الله وبركاته ولا تكرهن أ ح د ا من أ ص ح ا ب ك على المسير معك وامض فيمن تبعك حتى ت أ ت ي بطن ن خ ل ة فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أ خ ب ا ر ه م وهذا نموذج من ا ل أ و ا م ر ا ل م خ ت و م ة جامع لكل ما يلاحظ فيها حديثا وقديما وعند ب د أ ه الدعوات على التخصيص ف أ و ل ه م ا كتمان الخبر عمن يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يبعد أ ن يكون منهم من هو مدخل ن ي ة عينا عليه وعلى أ ص ح ا ب ه من قبل قريش ولا يبعد أ ن يكون منهم من يبوح بالخبر ولا يريد به السوء أ و يدرك ما في البوح به من الخطر المحظور ولا يبعد أ ن يكون منهم الضعفاء والمخالفون و أ ن ا ل ا س ت ع ا ن ة على قضاء الحاجات بالكتمان ل س ن ة ح ك ي م ة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المطالب وهي في حروب الدعوات على التخصيص أ ق م ن باتباع ل ولهذا كان إ ذ ا أ ر ا د غ ز و ة ورى بغيرها على النحو الذي يتبعه ق ا د ة الحروب إ ل ى ا ل آ ن ومما لوحظ في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش كتمان الخبر عن أ ص ح ا ب ه ثم وصايته أ ن لا يكره أ ح د ا منهم على المسير معه بعد معرفته بوجهته وهذا هو أ ه م الملاحظات في هذا المقام فقد يحارب الرجل وهو مكره مهدد بالموت الذي يتقيه إ ذ يفر من القتال ولكنه لا يستطلع وهو مكره ثم يفيد استطلاعه من أ ر س ل و ه بل لعله ينقلب إ ل ى ا ل ن ق ي د فيحرف ا ل أ خ ب ا ر عمدا ً أ و يتلقاها على غير اكتراث أ و يطلع ا ل أ ع د ا ء على أ س ر ا ر أ ص ح ا ب ه وهم غافلون عنه ولهذا تعاني الدول أ ك ب ر العناء في م ر ا ق ب ة الجواسيس بالجواسيس وفي امتحان كل خبر ب ا ل م ر ا ج ع ة بعد ا ل م ر ا ج ع ة و ا ل م ن ا ق ض ة بعد ا ل م ن ا ق ض ة حتى تطمئن إ ل ى صحته قبل الاعتماد عليه وفي الحرب ا ل ح ا ض ر ة ت ج ر ب ة ج د ي د ة لهذا النوع من المستطلعين أ و الرواد المتقدمين فقد عرف أ ن هتلر يعتمد على أ ف ر ا د من جنده يهبطون من الطيارات وراء الصفوف فيتسللون إ ل ى مراكز المواصلات ويعيثون بين القرى ا ل م ع ز و ل ة فيشيعون فيها الرعب و ا ل ح ي ر ة و ي ه م و ن من يراهم أ ن الجيش المغير كله على م ق ر ب ة منهم فلا جدوى لهم من ا ل ا س ت غ ا ث ة أ و ا ل م ق ا و م ة ويحمل معظم هؤلاء الرواد المتقدمين أ ج ه ز ة ل ل م خ ا ط ب ة يستعينون بها على الاتصال برؤسائهم من بعيد قيل في الاعجاب بهذه ا ل خ ط ة ا ل ه ت ل ر ي ة كثير وقيل في انتقادها والتنبيه إ ل ى خطرها كثير فمن دواعي الاعجاب بها أ ن ه ا أ ف ا د ت في قطع المواصلات و إ ش ا ع ه الذعر وتضليل المدافعين و أ ن ه ا شيء جديد في شكله و إ ن لم يكن جديدا في غايته ومرماه ومن أسباب انتقادها أ ن كل ف ا ئ د ة فيها تتوقف على ا ل ع ق ي د ة وحسن ا ل ن ي ة فهي تستلزم أ ن يكون الرائد غيورا على عمله متحمسا ل إ ن ج ا ز ه رقيبا على نفسه وهو بمعزل عن رقبائه فليس ا س ر له إ ذ ا هو انفرد و ع و ز ت ه ا ل ر غ ب ة في إ ن ج ا ز عمله من أ ن ي س ت أ ث ر في أ و ل مكان يصل إ ل ي ه من بلاد ا ل أ ع د ا ء طلبا ل ل س ل ا م ة ولا عقاب عليه إ ل ى ن ه ا ي ة القتال ثم يتعلل بما شاء من المعاذير إ ن وجد بعد ذلك من يحاسبه ويعاقبه وهيهات أ ن تستجمع ا ل أ د ل ة عليه في أ م ث ا ل هذه الفوضى بين معسكرين أ و ع د ة معسكرات ف ا ل خ ط ة ا ل ه ت ل ر ي ة ف ا ش ل ة لا م ح ا ل ة إ ن لم ينفذها مريدون متعصبون غير مكرهين ولا متشككين فيما هو موكول إ ل ي ه م وهي لهذا أ ح ر ى أ ن تحسب من وحي إ خ و ا ن الطريق و إ ل ه ا م العقائد لا من النظام الذي يدرب عليه كل جيش ويصلح لجميع الجنود فلولا أ ن النازيين قضوا قبل الحرب ا ل ح ا ض ر ة زهاء عشر سنين ينفخون في نفوس ن ا ش ئ ة ج ذ و ة البغضاء ويلهبونهم ب ح م ا س ة ا ل ع ق ي د ة ويخلقون فيهم اللدد الذي يغني عن ا ل ر ق ا ب ة س ا ع ة التنفيذ لحبطت ا ل خ ط ة كل الحبوط وانقلبت على النازيين شر انقلاب وها وسلم تتجلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الرغبة النبي عليه اشتراط واجتناب القصر و ا ل إ ك ر ا ه فهذه أ و ل ا ب ع ث ة م ف ر د ة لا سبيل إ ل ى ا ل إ ك ر ا ه الفعال بين رجالها إ ذ ا أ ر ي د وهي ثانيا ب ع ث ة استطلاع لا يغني فيها عمل الكاره المقصور و أ ل ز م ما يلزم العامل فيها إ ي م ا ن ه وصدق نيته وحسن مودته لمن أ ر س ل و ه ف إ ن أ ع و ز ت ه هذه ا ل ص ف ة فقد أ ع و ز ه كل شيء أ م ا غرض ا ل ب ع ث ة كلها وهو الاستطلاع فقد كان النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م عليما بمزاياه معنيا به غ ا ي ة ا ل ع ن ا ي ة يحسب العدو المجهول كالعدو المستتر ب أ س و ا ر الحصون في حما من الجهل به قد يحول دون الاستعداد له ب ا ل ع د ة ا ل ض ر و ر ي ة في الوقت الضروري ويحول من ثم دون الانتصار عليه ونحن نكتب هذه الفصول والحرب الروسية تذكرون كيف أصيب نابليون نكتب الميدان حين كيف الاستطلاع أصيب أصيب هذه هذا وسائل في في ثم ت ذ ك ر و ن كيف تكررت هذه ا ل غ ل ط ة بعينها على نوع من ا ل م ش ا ب ه ة بين غ ز و ة نابليون في روسيا أ م س و غ ز و ة هتلر لتلك البلاد اليوم فمن أ س ب ا ب ه ز ي م ة نابليون إ ه م ا ل ه النصائح التي سمعها في مجلس الحرب من بعض الثقات قبل التوغل في الحرب ا ل ر و س ي ة لاعتقاده خ ط أ أ ن القيصر سيطلب صلحه بعد أ س ا ب ي ع ومن أ س ب ا ب ا ل ه ز ي م ة تلك أ ن الروس كانوا يتراجعون أ م ا م ه تحت جنح الظلام ويخلون المدن والطرقات حتى لا يرى فيها أ ح د ا ي س أ ل ه عن مكان الجيش المتراجع أ و يلتقط من خلال أ ج و ب ت ه ما يعينه على الاستطلاع الذي كان شديد التعويل عليه أ م ا هتلر فقد أ ت ي من قبل هذين النقصين كما أ ت ي من قبله من هو أ ع ظ م منه و أ و ل ى بالتحرز و ا ل أ ن ا ء فقد اشتهر أ ن ه ك ا ن الذين علموا من شأن في خلاف مجلس مع علموا الحرب على الثقات الروس قواده ما ليس له به علم واشتهر أ ن ه أ خ ط أ في استطلاع أ خ ب ا ر القوم إ ذ خيل إ ل ي ه أ ن الشعب الروسي يتحفز ل ل ث و ر ة ويترقب ا ل ا غ ا ر ة عليه ل ن ص ر ة المغير كائنا من كان ولو جاءت ا ل غ ا ر ة من عنصر معاد للعنصر ا ل س ل ا ف ي وهو عنصر الجيرمان ومحمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يتعلم ما تعلمه هتلر ونابليون ولكنه لم يخطئ قط مثل هذا ا ل خ ط أ في جميع غزواته وكشوفه ولعلنا نفهم كلما درسنا زمانه الحافل بالعبر و ا ل أ م ث ل ة ا ل ب ا ق ي ة أ ن دراسته ضرب من د ر ا س ة العصر الحديث والقاده المحدثين وينبغي دون نستوفي الشؤون واحد جوانب النبوية والتشريع الشؤون سرية فيها العسكرية الإسلامي في هذه الشؤون. فهي سرية أن بنا بن أن من لأنها من جانب من السنة عبد لا الله كل تشتمل على استطلاع كما علمنا ما كما تمر أكثر هذه جحش لم تؤمر بقتال ولم يؤذن لها فيه لكن حدث بعد فض الكتاب أ ن اثنين من رجال ا ل س ر ي ة ذهبا يطلبان بعيرا لهما ضل ف أ س ر ت ه م ا قريش وهما سعد بن أ ب ي وقاص و ع ت ب ة بن غزوان ثم نزل الركب ب ن خ ل ة فمرت بهم عير قريش تحمل ت ج ا ر ة عليها عمرو بن الحضرمي آ خ ر شهر رجب وكانت قريش قد حجزت أ م و ا ل أ ن ا س من المسلمين منهم بعض من بعض في السرية فتشاوروا في قتال أ ه ل العير وحاروا فيما يصنعون ان تركوا العير تمضي ليلتها امتنعت بالحرم وفاتهم تعويض ما حجزته قريش في هذه ا ل ف ر ص ة ا ل س ا ن ح ة و إ ن قتلوا اهلها قتلوهم في شهر حرام لكنهم اندفعوا الى القتال ف أ ص ا ب و ا من أ ص ا ب و ه ورمى أ ح د ه م عمرو بن الحضرمي بسهم ف أ ر د ا ه و أ س ر و ا رجلين وقفل عبد الله بن جحش ومن معه إ ل ى المدين ة وقد حجزوا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الخمس من غنيمتهم ف أ ب ا ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال لهم ما أ م ر ت ك م بقتال في الشهر الحرام وعنفهم إ خ و ا ن ه م ل م خ ا ل ف ة النبي صلى الله عليه وسلم وساءت لقياهم بين أ ه ل ا ل م د ي ن ة وراحت قريش تثير ث ا ئ ر ة العرب واندس ج م ا ع ة من اليهود ي ق د و ن نار ا ل ف ت ن ة وتنادوا أ ن محمدا و أ ص ح ا ب ه قد أ ب ا ح و ا الدماء و ا ل أ م و ا ل في الشهر الحرام وقال المسلمون في م ك ة بل كان ذلك في شعبان ثم نزلت الايات آ ي ت س أ ل و ن عن ك ل الحرام ش ه ر ق ا ل فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام و إ خ ر ا ج أ ه ل ه منه أ ك ب ر عند الله و ا ل ف ت ن ة أ ك ب ر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إ ن استطاعوا صدق الله العظيم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم العير و ا ل أ س ي ر ي ن وطلبت قريش فداءهما فقال صلى الله عليه وسلم لا نفتديهما حتى يقدم صاحبانا ف إ ن ا نخشاكم عليهما ف إ ن تقتلوهما نقتل صاحبيكم هذه ق ص ة ا ل س ر ي ة وما وقع فيها خلافا ل أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم وما نجم عنها من تشريع ف إ ذ ا نحن كتبناها باصطلاح العصر الحديث فكيف نكتبها وكيف نفهمها هي لا خلاف ح ا د ث ة طلائع او د ترسل ح د ى ا ل د و ل طليعة من ن ج د ه ا إلى حدود ه بينها ا للحراسة الاشتباك بلاد دولة أخرى على غير علم من الحكومتين للكشف طليعة دولة على علم فيقع في أو أخرى وبين غير من فالذي يحدث في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن تنظر ا ل ح ك و م ة ا ل أ خ ر ى إ ل ى ا ل م س أ ل ة ك أ ن ه ا م س أ ل ة ف ر د ي ة ع ر ض ي ة لا تستوجب القتال وتكتفي بما ينال المسؤولين على أ ي د ي حكومتهم من جزاء أ و ت أ ن ي ب وينحسم النزاع أ و تصر ا ل ح ك و م ة ا ل أ خ ر ى على طلب ا ل ت ر ض ي ة ف إ ن قبلتها ا ل ح ك و م ة ا ل م ط ل و ب ة فالنزاع منحسم وان لم تقبلها ف ا ل م ف ا و ض ة و ا ل م س ا و م ة أ و امتشاق الحسام ذلك إ ذ ا نظر الفريقان إ ل ى ا ل م س أ ل ة ك أ ن ه ا م س أ ل ة ف ر د ي ة ع ر ض ي ة ولم ي ش أ أ ح د ه م ا أ و كلاهما أ ن يضعا ه موضع التشريع العام لتقرير الحكم الذي تجريان عليه فيها وفي أ م ث ا ل ه ا أ و تقرير ما يعترفان به وما ينكرانه من الشرائط و ا ل أ ص و ل وقريش لم تكتفي بالنظر إ ل ى ح ا د ث ة ا ل س ر ي ة ك أ ن ه ا ح ا د ث ة ف ر د ي ة ع ر ض ي ة ولم تعلن الحرب توا ل أ ن ه ا تبيت ا ل ن ي ة ل إ ع ل ا ن ه ا بعد حين ولكنها أ ث ا ر ت م س أ ل ة تشريع عام في قتال الشهر الحرام فوجب أ ن ينص ا ل إ س ل ا م على هذا التشريع صريحا لا لبس فيه وهذا الذي كان ليست المسألة أن عبد الله بن جحش قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر منه ولا محل للبحث المسألة هي ما الحكم بعد الآن في قتال الأشهر الحرم فيه هي في فهذا إنما ما أمر أمر مفروق منه أن بن عبد بعد قد جحش وماذا يبلغ من حق المشركين في الاحتماء ب ح ر م ة هذه ا ل أ ش ه ر إ ذ ا كانوا لا يرعون للمسلمين ح ر م ة ولا يزالون يقاتلونهم ويردونهم عن دينهم ما استطاعوا وما الجواب على تشهير قريش واحتجاجها بالحرمات التي لا ترعاها هذا هو الحكم الذي وجب أ ن يعلنه ا ل إ س ل ا م وقد أ ع ل ن ه على الوجه الذي دانت به الشرائع ا ل ح د ي ث ة في علاقاتها ا ل ح ر ب ي ة ولا تزال تدين به حتى اليوم فهناك حرمات د و ل ي ة إ ذ ا خالفتها إ ح د ى الدول بطل احتماؤها بها و أ ح ل لغيرها أ ن يخالفها كما خالفتها أ و يتخذ من القصاص ما يردع الشر و ي ع و د ا ل خ س ا ر ة و إ ل ا كانت الحرمات درعا للمعتدين ولم تكن مانعا لهم وسدا في وجوههم كما أ ر ي د بها أ ن تكون واليوم تنقطع ا ل ع ل ا ق ة بين دولتين في ح ا ل ة حرب أ و جفاء فيجوز لكلتيهما أ ن تحجز ما عندها من أ م و ا ل ا ل د و ل ة ا ل أ خ ر ى و أ ن ت أ س ر الذين في بلادها من رعاياها ويجوز لها أ ن تجعل تلك ا ل أ م و ا ل ضمانا لسداد المغارم التي تنزل بها و ب أ ب ن ا ئ ه ا و أ ن تتخذ من المعتقلين رهائن تعاملهم بمثل ما يعامل به المعتقلون من أ ب ن ا ئ ه ا في سجون ا ل د و ل ة ا ل أ خ ر ى فالذي حدث بعد س ر ي ة عبد الله بن جحش هو هذا بعينه وهو حكم القانون الدولي المتفق عليه أ س ي ر ا ن ب أ س ي ر ي ن و أ م و ا ل العير ب ا ل أ م و ا ل التي حجزتها قريش للمسلمين ولا محل ل ض ج ة الناقدين من المبشرين والمتعصبين في تعقيبهم على هذا الحادث ا ل م أ ل و ف أ و على حكم النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل إ س ل ا م فيه ف إ ن أ ص ح ا ب هذه ا ل ض ج ة يعمون عما حولهم وينسون أ ن المعاملات ا ل د و ل ي ة في زمانهم لم تفصل في أ م ث ا ل هذه الحوادث بحكم أ ن ف ع ولا أ ع د ل من الحكم الذي ارتضاه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ونزل به ا ل ق ر آ ن وهو حكم م س ا و ا ت يدين به المسلمون كما يدانون ويحار المعتسف به لو شاء أ ن يستبدل به ما هو خير منه و أ د ن ى إ ل ى النفاذ والاتباع وكان هذا القائد الملهم الخبير بتجنيد بعوث الحرب وبعوث الاستطلاع خبيرا كذلك بتجنيد كل ق و ة في يديه متى وجب القتال إ ن ق و ة ر أ ي وان إ ن قوة ل س وإن قوه ة نفوذ فما نعرف أن فما و أحدا ج قوة ا لسان د ع و توجيها ة أ د و ل أ ف في ع ب ل وان غ ل غ ا ي ة م ت و ج ي ه ه عليه الصلاة والسلام ا غ ر ض ن والدعوة ف ي يخفى أصيلان بين العديدة الحرب لها كما لا、يخفى. غرضان أصيلان بين أغراضها、العديدة. أ ح د ه م ا إ ق ن ا ع خصمك والناس بحقك وهذا قد تكفل به ا ل ق ر آ ن والحديث ودعاه ا ل إ س ل ا م جميعا فالدين كله د ع و ة من هذا القبيل وثانيهما إ ض ع ا ف ه عن قتالك ب إ ض ع ا ف عزمه و إ ي ق ا ع الشتات بين صفوفه وربما بلغ النبي عليه الصلاه والسلام برجل واحد في هذا الغرض ما لم تبلغه الدول بالفرق ا ل م ن ظ م ة وبالمكاتب والدواوين وبدر ا ل أ م و ا ل قال ابن إ س ح ا ق ما ننقله ببعض التصرف إ ن نعيم بن مسعود الغطفاني أ ت ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ي قد أ س ل م ت و إ ن قومي لم يعلموا ب إ س ل ا م ي فمرني بما شئت فقال رسول الله إ ن م ا أ ن ت فينا رجل واحد فاخذل عنا إ ن استطعت ف إ ن الحرب خ د ع ة أ ي ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا فلا يقوموا لنا ولا يستمروا على حربنا فخرج نعيم بن مسعود حتى أ ت ى بني ق ر ي ظ ة وكان لهم نديما في ا ل ج ا ه ل ي ة فقال يا بني ق ر ي ظ ة قد عرفتم ودي إ ي ا ك م و خ ا ص ة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن ق ر ي ش البلد وغطفان ي س و ا ا كأنتم ل بلدكم فيه أ م و ا ل ك م و أ ب ن ا ؤ ك م ونساؤكم لا تقدرون على أ ن تتحولوا منه إ ل ى غيره وإن قريشا وغطفان قريشا قد ج ا ء و ا لحرب محمد و أ ص ح ا ب ه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم و أ م و ا ل ه م ونساؤهم بغيره فليسوا ك أ ن ت م ف إ ن ر أ و ا ن ه ز ة أ ص ا ب و ه ا و إ ن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقه لكم به إ ن خلا بكم فلا تقاتلوه مع القوم حتى ت أ خ ذ و ا منهم رهنا من أ ش ر ا ف ه م يكونون ب أ ي د ي ك م ث ق ة لكم على أ ن تقاتلوا محمدا حتى ت ن ج ز و ه فقالوا له لقد أ ش ر ت ب ا ل ر أ ي ثم خرج حتى أ ت ى قريشا فقال ل أ ب ي سفيان بن حرب ومن معه من قريش قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا و إ ن ه قد بلغني أ م ر قد ر أ ي ت علي حقا أ ن أ ب ل غ ك م و ه نصحا لكم فاكتموا عني قالوا نفعل قال تعلمون أ ن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أ ر س ل و ا إ ل ي ه إ ن قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أ ن ن أ خ ذ لك من القبيلتين قريش وغطفان رجالا من أ ش ر ا ف ه م فنعطيكم فتضرب أ ع ن ا ق ه م ثم نكون معك على من بقي منهم حتى ن س ت أ ص ل ه م ف أ ر س ل إ ل ي ه م النعم ف إ ن بعثت إ ل ي ك م يهود يلتمسون رهنا من رجالكم فلا تدفع اليهم منكم رجلا واحدا ثم خرج حتى أ ت ى غطفان فقال يا معشر غطفان إنكم أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلي الناس تتهمونني أراكم أهلي وأحب ولا وعشيرتي قالوا صدقت ما أ ن ت عندنا بمتهم قال فاكتموا عني قالوا نفعل فما أ م ر ك فقال لهم مثلما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم ه جاهل م فلما من خمس عكريمة من سفيان غطفان في نفر من قريش وغطفان فقالوا ليلة السبت شوال أرسل إلى ل كانت سنة بن بني بن قريضة أبي قريش ورؤوس أبو حرب إ ن ا لسنا بدار مقام وقد هلك الخف والحافر فارسلوا د محمداً، و و ا للقتال نناجز حتى ن ف غ مما بيننا وبينه، ف أ ر إ ل ي ه م أ ن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا ولسنا مع ذلك بمقاتلي محمد حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون ب أ ي د ي ن ا ث ق ة لنا ف إ ن ن ا نخشى إ ن درستكم الحرب واشتد عليكم القتال أ ن تنشمروا إ ل ى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا ط ا ق ة لنا بذلك منه فلما رجعت إ ل ي ه م الرسل بما قالت ب ن ق ر ي ة قالت قريش وغطفان والله إ ن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق ف أ ر س ل و ا إ ل ى بني ق ر ي ة إ ن والله لا ندفع إ ل ي ك م رجلا واحدا من رجالنا ف إ ن كنتم تريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا ا وقالت بن قريضة حين انتهت الرسل قريضة إليهم بن ب حين ه ذ إ ن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق ما يريد القوم إ ل ا أ ن تقاتلوا ف إ ن ر أ و ا ف ر ص ة انتهزوها و إ ن كان غير ذلك انشمروا إ ل ى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم وخذل الله بينهم وبعث الله عليهم الريح في ليال ش ا ت ي ة ب ا ر د ة ش د ي د ة البرد فجعلت تكفا قدورهم وتطرح أ ب ن ي ت ه م ثم رحلت قريش وغطفان إ ل ى بلادها وانصرف رسول الله عن الخندق راجعا إ ل ى ا ل م د ي ن ة هذه د ع و ة نعيم بن مسعود وما نجحت د ع و ة قط برجل واحد نجح هذا الرجل و ل ن ت ه ز ت ف ر ص ة العناصر ا ل ط ب ي ع ي ة والعناصر التي ت ت أ ل ف منها ج م ا ع ة ا ل أ ع د ا ء كما انتهزت هذه ا ل ف ر ص ة فكل ك ل م ة قيلت ل ط ا ئ ف ة من طوائفهم فهي ا ل ك ل م ة التي ينبغي أ ن تقال في الوقت الذي ينبغي أ ن تفعل ف ي ه فعلها وهذه هي د عندما و والتمزيق و ة الإضعاف ما كأمضى ت ك ق ا ئ بغير نظير ن ع د تنعقد ا ل م ق ا ر ن ة بين المعارك ا ل ق د ي م ة والمعارك ا ل ع ص ر ي ة ينبغي أ ن ننظر إ ل ى ف ك ر ة القائد قبل أ ن ننظر إ ل ى ظواهر المعارك أ و إ ل ى أ ش ك ا ل ه ا و أ ح ج ا م ه ا ل أ ن ن ا إ ذ ا نظرنا إ ل ى الظواهر فلا معنى إ ذ ن ل ل م ق ا ر ن ة على ا ل إ ط ل ا ق إ ذ من المقطوع به أ ن ع ش ر ة ملايين يجتمعون في ميدان واحد أ ض خ م من ع ش ر ة آ ل ا ف وأن و حربا تدار بالمذيع ا ت ل ل فلا و ن من أعجب حرب ب تدار ا ف م و ل نقل الجنود بالطائرات والدبابات إ ش ا ر أبرع ة وأن معنى ن نقلهم ل الخيل والإبل، ى ظهور و أ المدفع م أ ض من اذن ل والرصاصة أمضى من السهم، فلا س ي ف أمضى من معنى إ ل م ق ا ر ن ة بالظواهر تنتهي إ ل ى ن ت ي ج ة و ا ح د ة هي استضخام الحرب ا ل ح د ي ث ة والنظر إ ل ى ا ل ق ي ا د ة ا ل غ ا ب ر ة ك أ ن ه ا شيء صغير إ ل ى جانب ا ل ق ي ا د ة التي توجه هذه ا ل ض خ ا م ة لكننا إ ذ ا نظرنا إ ل ى ف ك ر ة القائد أ م ك ن ن ا أ ن نعرف كيف أ ن توجيه أ ل ف رجل قد تدل على ب ر ا ع ة في ا ل ق ي ا د ة لا نراها في توجيه مليون بينهم الراجل والراكب ومنهم يركبون كل ما يركب من مخلوقات ح ي ة والات م خ ت ر ع ة وهذه ا ل ف ك ر ة هي التي ترينا محمدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قائدا ً حربيا ً بين أ ه ل زمانه بغير نظير في ر أ ي ه وفي الانتفاع ب م ش و ر ة صحبه وتبرز لنا قدرته ا ل ن ا د ر ة بين ق ا د ة العصور ا ل م خ ت ل ف ة في توجيه كل ما يتوجه على يدي قائد من قوى ا ل ر أ ي والسلاح والكلام وهذه ا ل ق د ر ة هي ش ه ا د ة كبرى لرسول ت أ ت ي من طريق ا ل ش ه ا د ة للقائد الخبير بفنون القتال فمن كانت عنده هذه ا ل أ د ا ه ا ل ن ا ف ذ ة فاقتصر بها على الدفاع واكتفى منها بالضروري الذي لا م ح ص عنه فذلك هو الرسول الذي تغلب فيه ا ل ر س ا ل ة على ا ل ق ي ا د ة ا ل ع س ك ر ي ة ولا ي ل ج أ إ ل ى هذه ا ل ق ي ا د ة إ ل ا حين توجبها ر س ا ل ة ا ل ه د ا ي ة ويزيد هذه ا ل ش ه ا د ة ع ظ م ة أ ن الرجل الذي يجتنب القتال في غير ض ر و ر ة رجل شجاع غير هياب شجاع وليس كبعض الهداه المصلحين الذين تجوز فيهم ف ض ي ل ة ا ل ط ي ب ة على ف ض ي ل ة ا ل ش ج ا ع ة فيحجمون عن القتال ل أ ن ه م ليسوا ب أ ه ل قتال إ ن بعض المستشرقين زعموا أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد اشترك في حرب الفجار بتجهيز السهام ل أ ن ه عمل أ ق ر ب إ ل ى خلقه من الخوض في م ع م ع ة القتال و ك أ ن ه م أ ر ا د و ا أ ن ه لم يكن قادرا على ا ل م ش ا ر ك ة في ا ل م ع م ع ة بغير ذلك فهذا خ ط أ في ا ل إ ح ا ط ة بمزايا هذه النفس ا ل ع ظ ي م ة التي تعددت جوانبها حتى تجمعت فيها أ ط ي ب صفات الحنان و أ ك ر م صفات ا ل ب س ا ل ة و ا ل إ ق د ا م فمحمد كان في ط ل ي ع ة رجاله حين تحتدم نار الحرب ويهاب شواظها من لا يهاب وكان علي فارس الفرسان يقول كنا إ ذ ا حمي ا ل ب أ س التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أ ح د أ ق ر ب منه إ ل ى العدو ولولا ثباته في وقعه حنين وقد ولت ج م ه ر ة الجيش و أ و ش ك أ ن ينفرد وحده في وجه ا ل ر م ا ت والطاعنين ل لحقت ا ل ه ز ي م ة على المسلمين وخروجه والليل لما يسفر عن صبحه ليطوف ب ا ل م د ي ن ة مستطلعا وقد هددها ا ل أ ع د ا ء ب ا ل غ ا ر ة والحصار أ م ر لو لم تدعه إ ل ي ه ا ل ش ج ا ع ة ا ل ك ر ي م ة لم يدعه إ ل ي ه شيء ل أ ن ا ل م د ي ن ة كانت يومئذ ح ا ف ل ة بمن يؤدون عنه م ه م ة الاستطلاع وهو قرير في داره ولكنه أ ر ا د أ ن يرى بنفسه فلم يثنه خ ومشاركته ف و ل يعهد غيره بهذا الواجب إلى و م في الوقعات ا ل أ خ ر ى هي م ش ا ر ك ة القائد الذي لا يعفي نفسه وقد اعفته ا ل ق ي ا د ة من م ش ا ر ك ة الجند عامه فيما يستهدفون له فهي لمخاوفها لها وعندها عليها هياب حيث يتاح خبيرا قديرا غير شجاعة لا تتوارى تتوارى العذر المقبول بل العذر المحمود وإذا كان القائد خبيراً بالحرب بل تؤثر أن أن ثم اكتفى منها لمحص من جميع اكتفى بالضروري الذي لم عنه. فذلك هو الرسول تأتيه الشهادة بالرسالة من طريق القيادة العسكرية وتأتي جميع صفاته الحسنى تبعا لصفات الرسول فذلك تأتيه وتأتي عنه هو طريق خصائص ا ل ع ظ م ة لكن ل ل ع ظ م ة خصائص تدعو إ ل ى العجب و إ ن كانت م ع ر و ف ة ا ل أ س ب ا ب و ن ه ي ك ب ا ل ع ظ م ة التي ترتقي هذا المرتقى فمن تلك الخصائص أ ن ه ا قد توصف بالنقيضين في وقت واحد ل أ ن ه ا م ت ع د د ة الجوانب فيراها اناس على ص و ر ة ويراها غيرهم على ص و ر ة أ خ ر ى وربما ر أ ت ه ا العين ا ل و ا ح د ة على اختلاف في الوقتين المختلفين و ل أ ن ه ا تبعث الحب الشديد كما تبعث البغض الشديد وبين الطرفين مجال ل ل ا ت د ا ل يستقيم للراشدين ومجال ل ل م غ ا ل ا ت من هنا و ل ل م غ ا ل ا ت من هناك و ل أ ن ه ا ع م ي ق ة ا ل أ غ و ا ر فلا يسهل استبطانها لكل ناظر ولا ي ت أ ت ى تفسيرها لكل مفسر وهذا إ ذ ا سلمت النفوس من سوء ا ل ن ي ة ف أ م ا إ ذ ا ساءت النيات ورانا الهوى على البصائر فلا عجب إ ذ ا في الضلال م من أعداء دينه، فهو عند أناس منهم صاحب رقة تحريمه ت القتال ع أعداء عند على عند ص صاحب ب ي دينه آخرين ن أناس أناس القدرة فهو وهو رقة صاحب ق س و ة تضريه بالقتل و إ ه د ا ر دماء ا ل ب ش ر ي ة في غير ج ر ي ر ة وتنزه محمد عن هذا وذاك ف إ ذ ا كانت شجاعته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تنفي ا ل ش ب ه ة في ر ق ة الضعف والخوف المعيب فحياته كلها من طفولته ا ل ب ا ك ر ة تنفي ا ل ش ب ه ة في ا ل ق س و ة والجفاء إ ذ كان في كل ص ل ة من صلاته ب أ ه ل ه أ و بمرضعاته أ و بصحبه أ و بزوجاته أ و بخدمه مثلا ل ل ر ح م ة التي عز نظيرها في ا ل أ ن ب ي ا ء ولا نقف كثيرا عند الحوادث التي ذكرها المتعصبون ليستدلوا بها على إ ه د ا ر الدماء في غير ج ر ي ر ة ف أ ك ث ر ه ا لم يثبت قط ثبوتا يقطع الشك فيه ولا سيما القول بتحريض النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على قتل عصماء بنت مروان ا ل ي ه و د ي ة ل أ ن ه ا كانت تهج ا ل إ س ل ا م والمسلمين ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى في قول صريح عن قتل النساء وكرر نهيه في غير موضع حتى قال بعض الفقهاء بمنع قتل ا ل م ر أ ة و إ ن خرجت للقتال ما لم يكن ذلك لدفع خطر لا يدفع بغير قتلها والحادث الوحيد الذي يستحق الالتفات إ ل ي ه هو مقتل كعب بن ا ل أ ش ر ف الذي كان يهجو المسلمين ويقدح في دينهم ويؤلب عليهم ا ل أ ع د ا ء وياتمر بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في كل د س ي س ة تنقض معالم ا ل إ س ل ا م وكان مع قومه ب ن النضير معاهدا على أ ن يحالف المسلمين ويحارب من يحاربونهم ولا يخرج لقتالهم ولا يقابلهم إ ل ا بما يقابل به الحليف حليفه من ا ل م و د ة و ا ل م ع و ن ة فنقض العهد وزاد على نقضه ت أ ل ي ب العرب من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه و إ ن ه رجع إ ل ى ا ل م د ي ن ة فشبب بنساء المسلمين حتى اذاهم وافترى عليهن وعليهم ما ليس يفتريه رجل شريف وليس يرضاه في عرضه عربي غيور ورد في حديث مقتله ان الرهط الذين خرجوا لقتاله انتهوا الى حصنه فهتف به ابو نائله وكان حديث عهد بعرس فوثب في ملحفته فاخذت امراته بناحيتها وقالت انك م ر ؤ محارب وان اصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعه وصدقت ا م ر أ ت ه حين وصفته ب أ ن ه محارب يعامل م ع ا م ل ة المحاربين وقد حنثوا في أ ي م ا ن ه م فلم يكن راعيا لعهده ولم يكن له وازع من نفسه ولا من قومه ولم يكن م أ م و ن ا على المسلمين وهو لائذ بحصنه فهو أ ق ل الناس حقا في أ م ا ن وجاء في الخبر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ق ر مقتله فعاب بعض المؤرخين ا ل أ و ر و ب ي ي ن ذلك وحسبوه خروجا على شرائع القتال يشبه فعله نابليون الكبير حين أ م ر باختطاف ا ل د و ق د ن ج ا ن ومحاكمته بغير حق مع ما بين الحادثين من بون بعيد بيناه من قبل فلا نزيد ع و د إليه إلا أننا ن ج هنا ن فلا ز على أ ن نشير إ ل ى حكم القانون الدولي في أ ح د ث العصور على من يؤخذون بصنيع معيب كصنيع ابن ا ل أ ش ر ف و إ ن لم يبلغ مبلغه من الغدر والكيد و ا ل إ س ا ء ة إ ل ى ا ل أ ع ر ا ض وذلك هو حكم ا ل أ س ي ر الذي ينطق بعهد الشرف أ ل ا يعود إ ل ى القتال ف إ ن القانون الدولي ي ج ب عليه أ ن ي ف ي بعهده و ي ج ب على حكومته أ ل ا تندبه إ ل ى عمل ينقض م عاهد ا ل أ ع د ا ء عليه ويقضي بحرمانه حق ا ل م ع ا م ل ة كما يعامل أ س ر الحرب إ ذ ا شهر السلاح على الذين أ ط ل ق و ه أ و على حلفائهم المحاربين في صفوفهم ويصح إ ذ ن ان يحاكم كما يحاكم المذنبون ويقضى عليه بالموت فقوانين العصر الحديث إ ذ ن تعاقب بالموت ج ر ي م ة أ ه و ن من ج ر ي م ة كعب بن ا ل أ ش ر ف بكثير ل أ ن ه تجاوز الغدر إ ل ى ا ل ت أ ل ي ب والائتمار وثلب ا ل أ ع ر ا ض وليس في توقيع هذه ا ل أ ح ك ا م ق س و ة ولا ر ح م ة ل أ ن المرجع فيها إ ل ى ا ل ض ر و ر ة التي أ و ج ب ت القصاص وفرضته على الناس في أ ح و ا ل السلم بين أ ب ن ا ء ا ل أ م ة ا ل و ا ح د ة فضلا عن أ ح و القتال ا ل بين ا ل أ ع د ا ء أسرى الأشراف أخذه بدر غزوة ويلحق بقتل ابن ب ما ع ض بعض المستشرقين من قتل بعض الأسرى قتل من ب ع د غزوة بدر. وخروج بدر ا ل عليه الصلاة والسلام إلى ساحة الحرب لرؤية صرع المعركة وغنائمها بعد انتهائها. فهو أمر لا يصح الحكم فيه إلا بالنظر إلى ن وغنائمها انتهائها ب بعد ي يصح فيه صرع موضعه وموقعه فهو ساحة وأشخاصه أمر ل أ ن ه ليس بالحكم العام الذي اتبعه ا ل إ س ل ا م في جميع ا ل أ س ر ى وجميع الحروب و إ ن م ا هي ح ا ل ة أ ف ر ا د كانوا معروفين بتعذيب المسلمين والتنكيل بهم في غير مبالاه ولا ن خ و ة وليست هي ك ح ا ل ة ا ل أ س ر ى الذين يقعون في أ ي د ي أ ع د ا ئ ه م غير معروفين بماض ولا بحاضر سوى أ ن ه م جند كسائر الجند الذين يحشدهم ا ل أ ع د ا ء ف ق ت ل ا ل أ س ر ى بعد بدر إ ن هو إ ل ا قصاص كقصاص المتهمين بالتعذيب وقد وقعوا في أ ي د ي من يتولى عقابهم من الغالبين جاز هذا في كل قانون وجاز ان يحاسب المغلوب على جرائمه التي ليست هي من فروض القتال أ و من مباحاته في شيء وفرق بين م ع ا م ل ة هؤلاء و م ع ا م ل ة أ س ي ر كل ما تعلمه في ش أ ن ه أ ن ه جندي لا بغضاء بينك وبينه قبل حمل السلاح ولا بعد وضع السلاح وليس في عمله محل ل ل ث أ ر و ا ل م ح ا س ب ة بعد انقضاء واجبه وهو القتال الشريف أ م ا ر ؤ ي ة القتل في س ا ح ة الحرب فقد نسي في ه ا أ و ل ئ ك ا ل ن ق د و ن أ ن اغتباط المنتصر بفوزه ط ب ي ع ة إ ن س ا ن ي ة لا غ ض ا ض ة فيها ما لم تجاوز حدها إ ل ى الفرح ب ر ؤ ي ة الدماء لمحض الفرح ب ر ؤ ي ة الدماء وهذا ما لم يزعمه أ ح د من شاهدي ا ل م ع ر ك ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نم عليه كلام أ ح د من المشركين أ و المسلمين ونسي أ و ل ئ ك الناقدون كذلك أ ن الرجل الذي يرى د م في ا ل م د ي ن ة ا ل ع ص ر ي ة غير الرجل الذي يرى د م في حروب ا ل ب ا د ي ة وفي ح ي ا ة ا ل ب ا د ي ة على ا ل إ ج م ا ل ونعني بها ح ي ا ة الرعاه التي تتكرر فيها إ ر ا ق ة الدم كل يوم وحياة القبائل التي كانت تغزو وتغزى في كثير من ا ل أ ي ا م ف إ ن ك لا ترمي ب ا ل ق س و ة طبيبا قد أ ل ف النظر إ ل ى الجثث و أ ش ل ا ئ ه ا و ا ل أ ج س ا م ا ل ح ي ة وجراحها ل أ ن الطب لن يكون في الدنيا ر ح م ة من الرحمات إ ن لم ي أ ل ف ا ل أ ط ب ا ء هذه المناظر و ي م ل ك ج أ ش ه م وهم يفتحون أ ع ي ن ه م عليها ولكنك قد ترمي ب ا ل ق س و ة إ ن س ا ن ا لم تقع عينه على منظر مثلها ثم هي تفاجئه فلا ينفر منها وما من رجل عاش في ا ل ب ا د ي ة وشهد غ ز و ة من غزواتها يمكن أ ن يقال فيه إ ن ص ا ح ة الحرب تفاجئه بما لا يمكن أ ن يراه أ و بما يستلزم النظر إ ل ي ه ق س و ة في الطباع و ا س ت ر ا ح ة إ ل ى ر ؤ ي ة الدماء كان على أ و ل ئ ك الناقدين أ ن يشهدوا بدرا لينظروا بعين النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى عواقب هذه ا ل و ق ع ة التي أ و ش ك ت أ ن تصبح ا ل و ق ع ة ا ل ح ا س م ة في تاريخ ا ل إ س ل ا م كان عليهم أ ن ينظروا هنالك بعين النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى جيشين أ ح د ه م ا فيه السلاح والخيل والعدد و ا ل آ خ ر في ثلث من يقاتلونه عددا ويكاد أ ن يتجرد من كل سلاح غير السيف ومن كل م ط ي ة غير ا ل أ ق د ا م وكان عليهم أ ن يلمسوا إ ش ف ا ق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ع ا ق ب ة هذه ا ل و ق ع ة و ي س ت م ع إ ل ي ه وهو يناشد ربه اللهم هذه قريش قد أ ت ت بخيلها وخيلائها تكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم إ ن تهلك هذه ا ل ع ص ا ب ة اليوم لا تعبد وكان عليهم أ ن ينظروا إ ل ي ه وقد مد يديه وشخص ببصره وجمع نفسه في صلاته حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيه و أ ب و بكر يرده ويناديه بعض مناشدتك ربك يستبقوا وعدك الدعاء عليهم يعلموا مناشدتك منجز ما منادات منهم فإن وكان أن أن الله لا يلتفت إلى سقوط ردائه ولا إلى صفية لاستغراقه في وكان عليهم أن حرص قريش أن رجالا قريش يلتفت لك حرص صفية في إلى إلى وهو سقوط يرجعون إ ل ى م ك ة قبل ا ل م ع ر ك ة أ و بعدها ليثابروا على مناوءه النبي صلى الله عليه وسلم و إ ع ا د ة ا ل ك ر ة عليه حتى لا ي ه د أ له بال بعد الصبر على هذا الجهد وليس الصبر عليه بيسير كان على الناقدين أ ن يعلموا هذا كله ليعلموا أ ن الشعور بالفرح في مثل هذا الموقف العصيب أ م ر لا غ ر ا ب ة فيه و أ ن ه شعور مطبوع في نفس ح ي ة تجاوب كل ما يحيط بها من بواعث ا ل ح ي ا ة في مواقف السلم أ و في مواقف القتال ف أ و ل ما يبادر النفس ا ل ح ي ة من شعور مطبوع صادق في ذلك الموقف أ ن ت غ ط ب ط بالنصر وتخرج من الضيق إ ل ى الفرج وتنظر في س ا ح ة الحرب إ ل ى من قضى فيها من قريش ومن عاد منها إ ل ى وكره ليعيد ا ل ك ر ة و ي س ت أ ن ف ا ل إ ذ ا ء و ا ل م ك ي د ة و أ ن ترى ما هي تلك ا ل أ س ل ا ب والغنائم التي أ و ش ك ت أ ن تفتن بعض المقاتلين ل أ ن ه ا أ و ل شيء شهدوه من نوعه ولما يتنزل حكم الدين في سلب أ و غ ن ي م ة إ ن م ح م د رجل حي جياش النفس بدوافع ا ل ح ي ا ة وليس بناسك مهزول من نساك الصوامع الذين يكبون في جوانحهم كل د ا ف ع ة وكل إ ح س ا س ف ا م ت ن ع ه أ ن يشهد ن ت ي ج ة ا ل م ع ر ك ة التي سبقتها كل تلك المخاوف وستلحق بها كل تلك العواقب أ م ر لم يكن بالمنتظر من قائد في مثل موقفه ولم تكن توجبه ا ل ف ط ر ة ا ل إ ن س ا ن ي ة على المقاتل وهو في ا ل ل ح ظ ة ا ل أ و ل ى بعد ا ل ض ف ر خليق أ ن يعلم مدى انتصاره ومدى ما يتوقعه بعده ومدى ما فعلته ا ل ف ئ ة ا ل ق ل ي ل ة ب ا ل ف ئ ة ا ل ك ث ي ر ة ليقيس عليه ما تفعله مثلها فيما يليها من وقعات وهؤلاء مراسلو الصحف الحربيون الذين يدرسون اليوم أ ش ب ا ه هذه المواقف يجدون من واجبهم أ ل ا يتخلفوا عن ساحات القتال بعد انجلاء الفريقين ليشرحوا دروس النصر و ا ل ه ز ي م ة بينهما ويسجلوا ما لا غنى عن تسجيله في جميع الحروب فانصراف محمد عن س ا ح ة بدر على أ ث ر النصر عمل غريب يخل بمكانه القائد وبواجب التحقيق و ا ل ا س ت ف ا د ة من كل ما يفيد بعد معركه ة الرحمة الأحزاب الحديث والقسوة بنا ما أن ونحن يحسن عن نستقصي في صدد ر ذ ك الاحزاب م ؤ ر خ و ن ل الباب وأهمه عدم قدمناه قتل المقاتلين ل أ وأهمه أ و و و ر قريضة بعد معركة ب بني بعد ي في ن من قدمناه من مآخذ عدم هذا ا ف إ ن أ و ل ئ ك المؤرخين يستعظمون قتلهم ويحسبونه مخالفا للعرف المتبع في الحروب وينسون أ م و ر ا لا يصدق الحكم في هذه ا ل م س أ ل ة ما لم يذكروها ويستحضروها أ ت م استحضار وهي أ ن بني قريض حنثوا في أ ي م ا ن ه م مرات فلا يجدي معهم أ خ ذ المواثيق من جديد و أ ن ه م قبلوا حكم سعد بن معاذ وهم الذين اختاروه و أ ن سعدا إ ن م ا دانهم بنص ا ل ت و ر ا ة الذي يؤمنون به كما جاء في التثنيه ة مدينة حين ح لكي من تقرب ت ر ب ا ا استدعيها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها تسالمك حربا فحاصرها وإذا دفعها الرب فاضرب للتسخير ويستعبد السيف وفتحت عملت يدك بحد معك جميع يكون إلهك ذكورها إلى فإن إلى وإن إلى لك فكل لك لك لم بل و أ والأطفال م والبهائم وكل ما ا النساء وكل ف ي ا ل م د ي ن ة كل غ ن ي م م ة ف ت غ ن ه ان ل ف س ك وتأكل غ ن ي م ة أ ع د ا ئ ك ا ل ت ي أ ع ط الناقدون ك ا ر ب إلهك و ي ي أن يسأل ل ن ا أ ن ف س ه م بعد هذا ماذا كان مصير المسلمين لو ظفرت بهم ا ل أ ح ز ا ب فالقضاء الذي قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في بني ق ر ي ض ة عدل و ح ك م ة وصواب وما من أ ح د يقضي غير ذلك القضاء وهو مؤتمن على مصير أ م ة يرحمها من غدر أ ع د ا ئ ه ا ومن لددهم في خصومتها ومن استباحتهم كل منكر في التربص و ا ل و ث ب ة بعد ا ل و ث ب ة عليها و إ ن ح م ل ة ت أ د ي ب ي ة و ا ح د ة من حملات العصور ا ل ح د ي ث ة يحملها قوم مسلحون على قوم عزل يذودون عن أ و ط ا ن ه م وحقوقهم لفيها من البطش والتعذيب ما لم يحدث قط نظير له في عقاب بني ق ر ي ظ ة ولا في جميع الحروب التي نشبت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أ ع د ا ء له ولدينه هم المتفوقون عليه في العدد والثروه ة عبقرية محمد في القيادة لعبقرية والسلاح محمد إن ر في ت ض ا ف ن والسلاح ن ح ر وترضاها المرؤة وترضاها شريعة ب و الله ا ا ل ن وترضاها ا ح ض ر ة في أ د الأصدقاء والأعداء عبقرية محمد ث عصورها عبقرية المنصفون ويرضاها السياسية من س ي ا س ة الخصوم و ا ل أ ت ب ا ع ا ل س ي ا س ة على معاني ك ث ي ر ة في العرف الحديث فمنها ما يكون بين بعض الدول وبعض من المراسم والعلاقات ومنها ما يكون بين هذه الدول من معاهدات وخطط في أ ع م ا ل ه ا ا ل خ ا ر ج ي ة ومنها ما يكون بين الراعي ورعيته أ و بين ا ل أ ح ز ا ب والوزارات من برامج ودعوات ولكل وإن المعاني استلاحه في العرف الحديث وإن جمعتها كلمة السياسة في اللغة العربية معنى من جمعتها هذه في في وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم أ ع م ا ل ا ك ث ي ر ة مما يطلق عليه لفظ ا ل س ي ا س ة في عموم مدلوله ولكننا لا نعرف بينها عملا واحدا هو أ د خ ل في أ ب و ا ب ا ل س ي ا س ة و أ ج م ع لضروبها و أ ب ع د عن ا ل م ش ا ر ك ة في ص ف ة ا ل ق ي ا د ة ا ل ع س ك ر ي ة أ و ص ف ة الوعظ العلني أ و سائر الصفات التي اتصف بها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من عهد ا ل ح د ي ب ي ة في مراحله جميعا منذ ابتدا ب ا ل د ع و ة إ ل ى الحج إ ل ى أ ن انتهى بنقد الميثاق على أ ي د ي قريش ففي عهد ا ل ح د ي ب ي ة تجلى تدبير محمد في س ي ا س ة خصومه وسياسه ة أ ت ب ا ع وفي اتباعه ل ا ع م السلم والاعتماد ا والعهد حيث يحسنان ويصلحان ا د على على ل حيث ح ر و ل لا تحسن المسالمة ولا تصلح ق و ة حيث تحسن ا ه يقصره و بالدعوة د بدأ المصدقين الحج السنة المسلمين ا إلى فلم تلك على ل ل في ر ت س بل شمل به كل من أ ر ا د الحج من أ ب ن ا ء القبائل ا ل ع ر ب ي ة التي تشارك المسلمين في تعظيم البيت والسعي إ ل ي ه فجعل له وللعرب أ ج م ع ي ن ق ض ي ة و ا ح د ة في وجه قريش و م ص ل ح ة و ا ح د ة في وجه مصلحتها وفصل بذلك بين دعواها ودعوى القبائل ا ل أ خ ر ى ثم أ ف س د على قريش ما تعمدوه من إ ث ا ر ة ن خ و ة العرب وتوجيهها إ ل ى مناواه محمد و ا ل ر س ا ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة فليس محمد و أ ص ح ا ب ه أ ن ا س ا معزولين عن ا ل ن خ و ة ا ل ع ر ب ي ة يضعون من ش أ ن ه ا ويبطلون مفاخرها ولكنهم إ ذ ا عرب ينتصر بهم العرب ولا يذلون بانتصارهم أ و يقطعون ما بينهم وبين آ ب ا ئ ه م و أ ج د ا د ه م ف إ ذ ا خالفوا قريش ا في شيء فذلك ش أ ن قريش وحدهم أ و ش أ ن المنتفعين من قريش ب ا ل س ي ط ر ة على م ك ة وليس هو ب ش أ ن القبائل أ ج م ع ي ن ثم أ ف س د على قريش من ج ه ة أ خ ر ى ما تعمدوه من إ غ ض ا ب العرب على ا ل إ س ل ا م بما ا د ع و من قطعه ل ل أ ر ز ا ق وتهديده ل ل أ س و ا ق التي يعمرها الحاج ويستفيد منها الغادون إ ل ى م ك ة والرائحون منها فها هو ذا محمد نفسه ي أ خ ذ معه المسلمين إ ل ى م ك ة كما ي أ خ ذ معه من شاء مصاحبته من غير المسلمين قصاد البيت الحرام ف إ ذ ا حال بينهم حائل وبين ما يقصدون إ ل ي ه فتلك جنايته وذلك وزره على نفسه وعلى قومه ولا وزر فيما أ ص ا ب ا ل أ ر ز ا ق أو أ ص او ب ا ل أ س ا ق وقد على سمعنا ع المسلمين. ل كثيرا ا في ص و ر ا ل ح د ي ث ة عن الاسواق م ق و م ة ا ل ل ب ي ة أ ل م ا التي ا و م ة ل تجتنب على ن ف و ا تعتمد ع ل غير وجه ا ل ح والحجة، ق س م ع ن ا بها في ا ل ح ر ك ة الهندية التي ا ق م على رأسها ا غ ن د ي وتابعه فيها بعض مريديه. حتى كان لها من ا ل أ ث ر في إ ز ع ا ج ا ل ح ك و م ة ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة ما لم يكن للقنابل ولا للمشاغبات ا ل د ا م ي ة وقيل يومئذ إ ن غاندي قد تتلمذ في هذه ا ل ح ر ك ة على المصلح الروسي الكبير ليون تولستوي وقيل بل هو أ ح ر ى ان يعرفها من آ د ا ب البرهميين والبوذيين التي تحرم إ ي ذ ا ء الحيوان فضلا عن ا ل إ ن س ا ن قبل أ ن يشرع ليون تولستوي مذهبه الجديد والذين قالوا بهذا ا ل ر أ ي ا ل أ خ ي ر استبعدوا أ ن يتفق المسلمون والبرهميون والبوذيون على ح ر ك ة غاندي وتبشيره بتلك ا ل م ق ا و م ة ا ل س ل ب ي ة لاعتقادهم أ ن ا ل إ س ل ا م قد شرع للقتال فلا يوائم المسلمين ما يوائم البوذيين والبرهميين من اجتناب ا ل ق و ة والتزام السلم وترك ا ل م ق ا و م ة لكن المثل الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته ا ل ح د ي ب ي ة ينقض ما توهموه ويبين لهم أ ن ا ل إ س ل ا م قد أ خ ذ من كل و س ي ل ة من وسائل نشر ا ل د ع و ة بنصيب يجري في حينه مع مناسباته و أ س ب ا ب ه فلا هو يركن إ ل ى السيف وحده ولا إ ل ى السلم وحده بل يضع كليهما حيث يوضع ويدفع بكليهما حيث ينبغي أ ن يدفع وهو الحكم المتصرف حيث يختار ما يختار وليس ا ل آ ل ة التي يسوقها السلم أ و الحرب مساق الاضطرار وقد خرج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى م ك ة في ر ح ل ة ا ل ح د ي ب ي ة حاجا لا غازيا يقول ذلك ويكرره ويقيم الشواهد عليه لمن س أ ل ه ويثبت ن ي ة السلم بالتجرد من السلاح إ ل ا ما يؤذن به لغير المقاتلين فلم يفصل بهذه ا ل خ ط ة بين العرب وقريش وحسب بل فصل بين قريش ومن معهم من ا ل أ ح ا ب ي ش وجعل الزعماء وذوي الزعماء الرأي يختلفون فيما بينهم على ما يسلكون من مسالك في دفعه أ و قبوله أ و مهادنته وهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكرر ا ل و ص ا ه ل أ ت ب ا ع ه ب ا ل م س ا ل م ة والصبر منعا ً للاتفاق بين خصومه على قرار واحد وقل من أ ت ب ا ع ه من أ د ر ك قصده ومرماه حتى الصفو المختارين ولما اتفق الطرفان المسلمون وقريش على التعهد ا والتهادن كانت س ي ا س ة النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الشروط التي طلبتها قريش غ ا ي ة في ا ل ح ك م ة و ا ل ق د ر ة ا ل د ب ل و م ا س ي ة كما تسمى في اصطلاح ا ل س ا س ة المحدثين دعا بعلي بن أ ب ي طالب فقال له بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو مندوب قريش أ م س ك لا أ ع ر ف الرحمن الرحيم بل اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل امسك لو شهدت انك رسول الله لم اقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم ابيك وروي أن عليا ان تردد كتب فمسح النبي بيده الله عليه وسلم ما كتب بيده وأمره أن يكتب محمد بن عبد الله في موضع محمد رسول الله ثم تعاهدوا على أ ن من أ ت ى محمدا من قريش بغير إ ذ ن وليه رده عليهم ومن جاء قريش من رجال محمد لم يردوه عليه و أ ن ه من أ ح ب م ح ا ل ف ة محمد فلا جناح عليه, ومن أحب قريش فلا جناح عليه. وان م م ن أحب ل فلا ف ة قريش ج ا ح ع ل يرجع ه وأن ي محمد و أ ص ح ا ب ه عن م ك ة عامهم هذا على أ ن ي ع و د إ ل ي ه ا في العام الذي يليه ويقيم بها ث ل ا ث ة أ ي ا م ومعهم من السلاح السيوف في قربها ولا سلاح غيرها ولو كان عهد ا ل ح د ي ب ي ة هذا قد كتب بعد قتال انهزم فيه المشركون وانتصر فيه المسلمون لوجب أ ن يكتب على غير هذا ا ل أ س ل و ب فيعترف المشركون كرها أ و طوعا ب ص ف ة ا ل ن ب و ة ولا يردون أ ح د ا من مواليهم أ و قاصريهم يذهب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق بالمسلمين ولكنه عهد م ه ا د ن ة أ و عهد إ ي ق ا ف أ ع م ا ل العداء إ ل ى حين كما يسمونه في اصطلاح العصر الحاضر فلا يعوزه شيء من ا ل أ ص و ل ا ل م ر ئ ي ة في أ م ث ا ل هذه العهود من إ ث ب ا ت ص ف ة المندوبين التي لا ارغام فيها ل أ ح د الطرفين ولا م خ ا ل ف ة لدعوى الفريقين ومن حفظ كل لحقه في تجديد دعواه واستئناف مسعاه فلو أ ن النبي عليه الصلاه والسلام شرط على قريش أ ن ترد إ ل ي ه من يقصدها من رجاله لنقض بذلك د ع و ة ا ل ه د ا ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ونقض الوصف الذي يصف به المسلمين ف إ ن المسلم الذي يترك النبي صلى الله عليه وسلم باختياره ليلحق قريشا ليس بمسلم ولكنه مشرك يشبه قريشا في دينها وهي أ و ل ى به من نبي ا ل إ س ل ا م أ م ا المسلم الذي يرد إ ل ى المشركين مكرما ف إ ن م ا الصله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ س ل ا م وهو شيء لا سلطان عليه للمشركين ولا تنقطع ا ل ص ل ة فيه بالبعد والقرب ف إ ن كان الرجل ضعيف الدين ففتنوه عن دينه فلا خير فيه و إ ن كان وثيق الدين فبقي على دينه فلا خ س ا ر ة على المسلمين و م ن ق ض ت ف ت ر ة و ج ي ز ة حتى علمت قريش أ ن ه ا هي ا ل خ ا س ر ة بذلك الشرط الذي حسبته مغنما لها وخذلانا لمحمد صلوات الله عليه ف إ ن المسلمين الذين نفروا من قريش ولم يقبلهم محمد في حوزته ر ع ا ي ة لعهده قد خرجوا إ ل ى طريق القوافل ي أ خ ذ و ن ه ا على ت ج ا ر ة قريش وهي أ م ا ن في عهد ا ل ه د ن ة بين الطرفين فلا استطاع المشركون أ ن يشكوهم إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه م خارجون من ولايته بحكم ا ل ه د ن ة ولا استطاعوا أ ن يحجزوهم في م ك ة كما أ ر ا د و ا يوم أ م ل و ا شروطهم في عهد ا ل ح د ي ب ي ة ولو قضي العهد بولايه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على من ينفر من مسلمي م ك ة لجاز للمشركين أ ن ينقضوه أ و ي ط ا ل ب ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ب ا ل م ح ا ف ظ ة عليه وتم العهد فعرف من لم يعرف ما أ ف ا ء على ا ل إ س ل ا م بعد قليل فجهر ب م ح ا ل ف ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من لم يكن يجهر بولائه واستراح النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ففرغ ل ي ه و د خيبر وللممالك ا ل أ ج ن ب ي ة يرسل الرسل إ ل ى عظمائها ب ا ل د ع و ة إ ل ى دينه وفتح ا ل أ ب و ا ب لمن ي ف د و ن إ ل ي ه ممن أ ن ك ر و ا بغي قريش و أ م ن و ا أ ن تكون نصرتهم ل ل إ س ل ا م حربا يبتلون فيها بما لا يطيقون ويوم نزلت ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة على أ ث ر اتفاق ا ل ح د ي ب ي ة إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما لم يفقه الكثيرون معناها في حينها ولم يتبينوا موضع الفتح من ذلك الاتفاق الذي حسبوه محض تسليم ولكنهم فهموا أ ي فتح هو بعد سنتين وعلموا أ ن من الفتوح ما يكون بغير السيف وما يشبه ا ل ه ز ي م ة في ظ ا ه ر ة عند من يتعجلون ولا يحسنون النظر إ ل ى بعيد الفتح المبين كان في تلك ا ل س ن ة فتح يراه الناظر بعين الغيب ولا يراه الناظر بعينه ولكنها س ن ة و ا ح د ة ثم ر أ ى الفتح المبين من لا يرون بغير العيون ر أ و ه و ا م ت ل أ ت عيونهم بالنظر إ ل ي ه فسر قوما وساء آ خ ر ي ن ففي ا ل س ن ة ا ل ت ا ل ي ة نادى الرسول أ ص ح ا ب ه أ ن يتجهزوا للحج ولا يتخلف أ ح د ممن شهد ا ل ح د ي ب ي ة فخرجوا في شوق المنطلق بعد منع والمنتظر بعد صبر إ ل ا من استشهد في خيبر و أ د ر ك ت ه ا ل و ف ا ة خلال العام وخرج معهم جمع كبير ممن لم ي ش ه د ا ل ح د ي ب ي ة يتبعهم النساء و ا ل أ ط ف ا ل وساقوا امامهم ستين بدنه مقلدات للهدي وقد حملوا السلاح والدروع والرماح وعلى ر أ س ه م م ا ئ ة فارس يقودهم محمد بن س ل م ة فلما انتهى الرسول وصحبه إ ل ى ذي ا ل ح ل ي ف ة قدم الخيل أ م ا م ه وعلمت قريش بالنبا ففزعوا وبعثوا بمكرز بن حفص في نفر منهم فجاءوا يقولون والله يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت عليهم أ ن لا تدخل إ ل ا بسلاح المسافر السيوف في القرب فقال صلى الله عليه وسلم إ ن ي لا أ د خ ل عليهم بسلاح قال مكرز هو الذي تعرف به البر والوفاء و إ ن م ا حمل النبي صلى الله عليه وسلم السلاح ل ل ح ي ط ة كما قال لصحبه إ ن هاجنا هائج من القوم كان السلاح قريبا منا وتركه في ا ل ح ر ا س ة على م ق ر ب ة من م ك ة حيث يوصل اليه عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ثم أ ق ب ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ناقته القصواء وجموع المسلمين محدقون به متوشحون بالسيوف يلبون ويهللون و أ خ ذ عبد الله بن ر و ا ح ة بزمام القصواء وهو ينشد خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله يا رب إ ن ي مؤمن بقيله إ ن ي ر أ ي ت الحق في قبوله و أ و ش ك وقد هزته ا ل ن خ و ة أ ن يصيح في قريش ص ي ح ة الحرب فنهاه عمر رضي الله عنه و أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ينادي ولا يزيد لا إ ل ه إ ل ا الله وحده نصر عبده و أ ع ز جنده وخذل ا ل أ ح ز ا ب وحده فرفع ا بن ر و ا ح بها صوته الجهير وتلاه المسلمون يرددونها وتهتز بها جنوبات الوادي القريب فيسمعها من فارقوا م ك ة لكي لا يسمعوها ولا يروا ركب النبي صلى الله عليه وسلم يخطو في نواحيها وكان يوم بنور وأسلم والأقياء كان الفتح الذي بصر به عيانا الهديبية البصيرة الضعفاء عصيا الإسلام من من من لم يره يوم بنور البصيرة وأسلم من من كان عصيا على يره بصر به فريق منهم بهرهم وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعهده مع ا س ت ط ا ع ة نقضه وفريق منهم راعهم سمت الدين و ر ح م ة ا ل إ س ل ا م فيما بين المسلمين وجمال ما بينهم وبين نبيهم من ط ا ع ة وتمكين وفريق منهم علموا أ ن ا ل ع ا ق ب ة ل ل إ س ل ا م فجنحوا إ ل ى طريق السلامه والسلام وحسبك أ ن ع م ر ة القضاء هذه قد جعلت في آ ث ا ر ه ا من أ س ب ا ب ا ل إ ق ن ا ع ب ا ل د ع و ة ا ل م ح م د ي ة ما أ ق ن ع خالد بن الوليد و ع م ر بن العاص وهما في ر ج ا ح ة الخلق والعقل مثلان متكافئان و إ ن كانا لا يتشابهان وهكذا تجلت ع ب ق ر ي ة محمد في س ي ا س ة ا ل أ م و ر كما تجلت في ق ي ا د ة الجيوش فكان على أ ح س ن ا ل نجاح في سياسته إ ذ نادى ب ع ز ي م ة الحج وهو لم يفتح مكة يفتح ب عبقريه د د وعدته دع ه وإذ المسلمين وغير المسلمين إلى المسلمين المسلمين ا م ص ح ت رحلته توخى ما توخى ه في ي ر وإذ ما من ط ة المسالمة وإقامة الحجة في إنفاذ عزيمته. وإذ قبل العهد الذي قبل عزيمته وإذ في ب ك قبوله أقرب ق ب على ل ر ا م ن من ع ت ت ر وإذ ووصل به إلى القصد الذي توخاه إلى إلى الذي نظر عبقرية القصد عقباه به محمد ا ل إ د ا ر ي ة ملكات ش خ ص ي ة في ا ل إ س ل ا م أ ح ك ا م ك ث ي ر ة مما يدخل في تصرف رجال ا ل إ د ا ر ة كما نسميهم اليوم وفيه وصايا ك ث ي ر ة عن المعاملات كالمساناه والمبايعه والاستقراض و ا ل ش ف ع ة و ا ل ت ج ا ر ة وسائر شؤون ا ل م ع ي ش ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة يقتدي بها المشترعون في جميع العصور ولكننا لا نريد بما نكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نسرد أ ح ك ا م الفقه ونبسط وصايا الدين فهي م ش ر و ح ة في مواطنها لمن شاء الرجوع إ ل ي ه ا و إ ن م ا نريد أ ن نعرض ل أ ع م ا ل ه ووصاياه من حيث هي ملكات ش خ ص ي ة وسلائق ن ف س ي ة تلازمه حيث كان مؤديا ً ل ر س ا ل ة الدين أ و مؤديا ً لغير ا ل ر س ا ل ة من سائر أ ع م ا ل ا ل إ ن س ا ن كذلك لا يعنينا مثلا ً أ ن نتكلم عن ا ل إ د ا ر ة ك أ ن ه ا المنشورات واللوائح نصوص التي تدار بها الدواوين وتجري عليها تفصيلات ا ل ح ر ك ة في مكاتب ا ل ح ك و م ة ف إ ن هذه وما إ ل ي ه ا هي أ ع م ا ل منفذين م أ م و ر ي ن وليست اعمال مديرين آ م ر ي ن و إ ن م ا نعني ا ل م ل ك ة ا ل إ د ا ر ي ة من حيث هي أ س ا س في التفكير من اعتمد عليه استطاع أ ن يقيم بناء ا ل إ د ا ر ة كلها على أ س س قويمه ثم ي د ع لغيره تفصيلات ا ل أ ض ا ب ي ر و ا ل أ و ر ا ق فليس في وسع رجل مطبوع على الفوضى مستخف ب ا ل م س ؤ و ل ي ة أ ن يؤسس إ د ا ر ة ن ا ف ع ة ولو كان فيما عدا ذلك كبير العقل كبير الهمه أ م ا ا ل س ل ي ق ة ا ل م ط ب و ع ة على إ ن ش ا ء ا ل إ د ا ر ة ا ل ن ا ف ع ة فهي ا ل س ل ي ق ة التي تعرف النظام وتعرف ا ل م س ؤ و ل ي ة وتعرف الاختصاص بالعمل فلا تسنده إ ل ى كثيرين متفرقين يتولاه كل منهم على هواه وقد كانت هذه ا ل س ل ي ق ة في محمد صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع أ ت م ما تكون كان يوصي ب ا ل ر ي ا س ة حيثما وجد العمل الاجتماعي أ و العمل المجتمع الذي يحتاج إ ل ى تدبير ومن حديثه المأثور إذا خرج ثلاثة في سفر أحدهم. ومن أعماله المأثورة وعليه وخليفة وخليفة فليؤمر أحدهم. أعماله أمير للأمير أنه كان حديثه في يرسل الجيش وعليه أمير وخليفة للأمير وخليفة للخليفة. الثلاثة إذا خرج سفر إ ذ ايما أ ص ب ن تقدمه م ب يقيده القيادة وكان قوام عن وكان ا ل رجل ئ ا والإمامة عنده شرطان هما س ة عنده م ا ع ش ر ر و ط في كل ئ استعمل ة الكفاءة وهما والحب أيما ا رجل س رجلا على ع ش ر ة أ ن ف س علم أ ن في ا ل ع ش ر ة أ ف ض ل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش ج م ا ع ة المسلمين و أ ي م ا رجل أ م ا قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أ ذ ن ي ه وكان إ ل ى عنايته ب إ س ن ا د ا ل أ م ر إ ل ى المدير القادر عليه حريصا على تقرير التبعات في الشؤون ما كبر منها وما صغر على النهج الذي أ و ض ح ه صلوات الله عليه حيث قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أ ه ل بيته وهو مسؤول عنهم و ا ل م ر أ ة ر ا ع ي ة على بيت بعلها وهي م س ؤ و ل ة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه أ ل ا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد كانت أ و ا م ر ا ل إ س ل ا م ونواهيه م ع ر و ف ة ل ط ا ئ ف ة ك ب ي ر ة من المسلمين أ ن ص ا ر ا كانوا أ و مهاجرين ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يترك أ ح د ا يدعي لنفسه حقا في إ ق ا م ة الحدود و إ ك ر ا ه الناس على ط ا ع ة ا ل أ و ا م ر واجتناب النواهي غير من لهم و ل ا ي ة ا ل أ م ر و س ي ا س ة الناس فلما قتل بعض المسلمين غداه فتح م ك ة رجلا من المشركين غضب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال فيما قال من حديثه المبين فمن فيها؟ لكم أن قال قد قاتل الله رسول فقولوا إ ن الله قد أ ح ل ه ا لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خ ز ا ع ة ولما اراد ان يصادر الخمر نهج في ذلك منهجا يقصد به إ ل ى التعليم والاستنان كما جاء في ر و ا ي ة ابن عمر حيث قال أ م ر ن ي النبي صلى الله عليه وسلم أ ن آ ت ي ه ب م د ي ا ف أ ت ي ت ه بها ف أ ر س ل بها ف أ ر ه ف ت ثم أ ع ط ا ن ي ه ا فقال أ غ د ي علي بها ففعلت فخرج ب أ ص ح ا ب ه إ ل ى أ س و ا ق ا ل م د ي ن ة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام ف أ خ ذ ا ل م د ي ة مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أ ع ط ا ن ي ه ا و أ م ر الذين كانوا معه أ ن يمضوا معي ويعاونونني و أ م ر ن ي أ ن آ ت ي ا ل أ س و ا ق كلها فلا أ ج د فيها زق خمر إ ل ا شققته ففعلت فلم أ ت ر ك في أ س و ا ق ه ا زقا إ ل ا شققته وهذا تصرف المدير بعد تصرف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي يبين الحرام ويبين الحلال فالخمر شربها وبيعها ونقلها حرام يعلمه جميع المسلمين من تفقه منهم ومن لم يتفقه في الدين ولكن المحرمات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ينبغي أ ن تكون في يد وللمسلمين لا في يد كل فرد يعرف الحلال والحرام وليست ا ل م س أ ل ة هنا م س أ ل ة تحريم وتحليل ولكنها م س أ ل ة إ د ا ر ة وتنفيذ في مجتمع حافل يشتمل على شتى المصالح و ا ل أ ه و ا ء ولا يصاب ببلاء هو أ ض ر عليه من بلاء الفوضى والاضطراب واختلاف الدعاوى وانتزاع ا ل ط ا ع ة وتجاهل السلطان فلم يكتف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بصريح التحريم في ا ل ق ر آ ن ولا اكتفى ب إ س ن ا د الامر إ ل ى غير معروف الصفه في تنفيذ ا ل أ ح ك ا م بل خرج بنفسه ثم أ م ر رجلا بعينه واناسا ب أ ع ي ن ه م أ ن يمضوا في إ ت م ا م عمله ولم يجعل ذلك إ ذ ن ا لمن شاء ان يفعل ما شاء ولكننا لا نعرف في كل ما قيل كلاما هو أ ج م ع لوجوه الصواب في هذه ا ل م س أ ل ة من قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام السمع و ا ل ط ا ع ة حق ما لم يؤمر ب م ع ص ي ة فلا سمع ولا طاعه ة ومن و ق ل فيما كفرا فيه الفتنة خير الصامت الأمر عندكم من الله فيه برهان ومن قوله الإمام الجائر خير من رواه عبادة ألا ننازع إلا تروا بواحا الله برهان الجائر قوله أهله بن أن وكل لا خير فيه وفي بعض الشر خيار ومن قوله إ ن ا ل أ م ي ر إ ذ ا ابتغى ا ل ر ي ب ة في الناس أ ف س د ه م إ ل ى أ ح ا د ي ث في هذا المعنى هي جماع الضوابط التي تقوم عليها ا ل إ د ا ر ة ا ل ح ك ي م ة والخطط ا ل س ل ي م ة ا ل م س ت ق ي م ة بين امر و م أ م و ر نظام وفوق النظام سلطان وفوق السلطان برهان من الشرع والعقل لا شك فيه وجميع أ و ل ئ ك على س م ا ح ة لا تتعسف النزاع ولا تتعسف ا ل ر ي ب ة ولا تلتمس الغلواء هذا ا ل إ ل ه ا م النافذ السديد في تدبير المصالح ا ل ع ا م ة وعلاج شؤون الجماعات هو الذي أ و ح ى إ ل ى الرسول ا ل أ م ي قبل كشف الجراثيم وقبل ت أ س ي س الحجر الصحي بين الدول وقبل العصر الحديث بعشرات القرون أ ن يقضي في مسائل ا ل ص ح ة واتقاء نشر ا ل أ و ب ئ ة بفصل الخطاب الذي لم ي أ ت ي العلم بعده بمزيد حيث قال إ ذ ا سمعتم بالطاعون ب أ ر ض فلا تدخلوها و إ ذ ا وقع ب أ ر ض و أ ن ت م بها فلا تخرجوا منها فتلك و ص ي ة من ينظر في تدبيره إ ل ى العالم ا ل إ ن س ا ن ي ب أ س ر ه لا إ ل ى س ل ا م ة م د ي ن ة و ا ح د ة أ و س ل ا م ة فرد واحد إ ذ ليس أ ص و ا ن للعالم من حصر الوباء في مكانه وليس من حق م د ي ن ة أ ن تنشد ا ل س ل ا م ة لنفسها أ و ل أ ح د من سكانها بتعريض المدن كلها لعدواها تدبير تتجلى الشؤون العامة على أن الإدارة العليا إنما تتجلى في تدبير الشؤون أن إنما في بالأهواء وتنذر والنزاع فليست ا ل إ د ا ر ة كلها نصوصا ً وقواعد يجري الحاكم في تنفيذها مجرى ا ل آ ل ا ت والموازين التي تصرف الشؤون على نسق واحد ولكنها في كثير من ا ل أ ح ي ا ن علاج نفوس و ق ي ا د ة أ خ ط ا ر لا أ م ا ن فيها من الانحراف القليل هنا أ و الانحراف القليل هناك وذلك هو المجال الذي تمت فيه ع ب ق ر ي ة محمد في حلول التوفيق واتقاء الشرور أ ح س ن تمام فما عرض له تدبير أ م ر من معضلات الشقاق بعد ا ل ر س ا ل ة ولا قبلها إ ل ا أ ش ا ر فيه ب أ ع د ل ا ل آ ر ا ء و أ د ن ا ه ا إ ل ى السلم و ا ل إ ر ض ا ء صنع ذلك حين اختلفت القبائل على أ ي ه ا ي س ت أ ث ر ب إ ق ا م ة الحجر ا ل أ س و د في مكانه وهو شرف لا تنزل عنه ق ب ي ل ة ل ق ب ي ل ة ولا تؤمن عقب الفصل فيه ب إ ث ا ر إ ح د ى القبائل على غيرها ولو جاء ا ل إ ث ا ر من طريق ا ل م ص ا د ف ة والاقتراع ف أ ش ا ر محمد ب ا ل ر أ ي الذي لا ر أ ي غيره لحاضر الوقت ولمقبل الغيب المجهول فجاء بالثوب ووضع الحجر ا ل أ س و د عليه و أ ش ر ك كل زعيم في طرف من أ ط ر ا ف ه وكان من قسمته هو على غير خلاف بين الناس أ ن يقيمه بيده حيث كان و أ ن ينسلف ا ل د ع و ة وهي م ك ن و ن ة في طوايا الزمان ولو علموا بها يومئذ لما سلموا ولا سلم من عدوان و ش ن آ ن وصنع ذلك يوم هاجر من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة فاستقبلته الوفود تتنافس على ضيافته ونزوله وهو يشفق أ ن يقدح في نفوسها شرار ا ل غ ي ر ة بتمييز أ ن ا س منهم على أ ن ا س أ و اختيار م ح ل ة دون م ح ل ة فترك لناقته خطامها تسير ويفسح الناس لها طريقها حتى بركت حيث طاب لها أ ن تبرك وفصلت فيما لو فصل فيه إ ن س ا ن كبير أ و صغير لما مضى فصله بغير ج ر ي ر ة لا تؤمن عقباها بعد ساعتها ولو أ م ن ت في تلك ا ل س ا ع ة على دخل وسوء ط و ي ة وصنع ذلك يوم فضل بالغنائم أ ن ا س ا من أ ه ل م ك ة الضعيف إ ي م ا ن ه م على الناس من ا ل أ ن ص ا ر الذين صدقوا ا ل إ س ل ا م وثبتوا على الجهاد فلما غضب المفضلون لم يكن اسرع منه إ ل ى إ ر ض ا ئ ه م بالحجه التي لا تغلب من يدين بها بل تريه انه هو الغالب الكاسب وانها تصيب منه المقنع والاقناع في وقت واحد اوجدتم يا معشر الانصار في لعاعه من الدنيا تالفت بها قوما ليسلموا ووكلتم الي اسلامكم الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاه والبعير وترجعوا برسول الله إ ل ى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا ا ل ه ج ر ة لكنت م ر ئ ا من ا ل أ ن ص ا ر اللهم ارحم ا ل أ ن ص ا ر و أ ب ن ا ء ا ل أ ن ص ا ر وابناء أ ب ن ء أ ابناء ل كلام مدير فيه الإدارة والرياسة أ ن ص ا ر مدير فيه ه ة م ه ب ا ل و ا ل ت و ي ن فهو تكون ا ل إ د تدبير ا ر ة أمور ش ع ر وهو كفيل أن ل ا يلي م ص ل ح ة من المصالح ت ع ت و ر ه ا الفوضى ويتطرق إ ل ي ه ا الاختلال ل أ ن ه يسوسها بالنظام و ا ل م س ؤ و ل ي ة وبالاختصاص والسماحه ة وما من مجتمع يساس ب ذ منفذ ه فيه بعدها اللهم هل الخصال لاختلال أو انحلال أو لخطل في إدارة الأعمال البليغ لخطل ويبقى أو أو في بلغت؟ هذه هي ا ل ل ا ز م ة التي رددها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في أ ط و ل خطبه ا ل أ خ ي ر ة وهي خ ط ب ة الوداع وهي ل ا ز م ة ع ظ ي م ة ا ل د ل ا ل ة في مقامها ل أ ن ه ا لخصت ح ي ا ة ك ا م ل ة في أ ل ف ا ظ معدودات فما كانت ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بعملها وقولها وحركتها وسكونها إ ل ا ح ي ا ة تبليغ وبلاغ وما كان لها من ف ا ص ل ة خ ا ت م ة أ ب ل غ من قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو يجود بنفسه جلال ربي الرفيع فقد بلغت ولصدق أسلوب وسلم المحفوظ الدلالة ترى أن السمة الغالبة على أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه المحفوظ بين أيدينا هي سمة الإبلاغ قبل كل أيدينا هذه هي سمة سمة ترى أخرى أن بين في بل هي ا ل س م ة ا ل ج ا م ع ة التي لا س م ة غيرها ل أ ن ه ا أ ص ل شامل لما تفرق من سمات هي منها بمثابه ة الفروع وكلام النبي ل ع ي الفروع ص ل والسلام ل ا ا ة م ح و و ظ بين أيدينا إما معاهدات إما س ا حينها ئ ل كتبت في إ م ا خطب و أ د ي ووصايا حينها وروعية ة وأجوبة عن أسئلة الدقة المضاهات رواياتها المستطاع كتبت بعد حينها الدقة في بين عن والإبلاغ جهد في هو ا ل س م ة ا ل م ش ت ر ك ة في أ ف ا ن ي ن هذا الكلام جميعا ً حتى ما جرى منه مجرى القصص أ و مجرى ا ل أ و ا م ر إ ل ى المرؤوسين أ و مجرى الدعاء الذي يلقنه المسلم ليدعو الله على مثاله انظر مثلا ً إ ل ى ق ص ة أ ص ح ا ب الغار ا ل ث ل ا ث ة وتوسلهم بصالح ا ل أ ع م ا ل وهي كما جاء في مختار مسلم ب ي ن م اخذهم ثلاثة نفر يتمشون أ المطر فاووا إ ل ى غار في جبل فانحطت على فم غارهم ص خ ر ة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أ ع م ا ل ا عملتموها ص ا ل ح ة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم فقال أ ح د ه م اللهم إ ن ه كان لي والدان شيخان كبيران و ا م ر أ ت ي ولي ص ب ي ة صغار أ ر ع ى عليهم ف إ ذ ا أ ر ح ت عليهم حلبت ف ب د أ ت بوالدي فسقيتهما قبل بني و إ ن ه ن أ ى بي ذات يوم الشجر فلم آ ت حتى أ م س ي ت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أ ف ع ل فجئت بالوعاء فقمت عند رؤوسهما أ ك ر ه أ ن أ و ق ذ ه م ا من نومهما و أ ك ر ه أ ن أ س ق ي ا ل ص ب ي ة قبلهما و ا ل ص ب ي ة يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك د أ ب ي و د أ ب ه م حتى طلع الفجر ف إ ن كنت تعلم أ ن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك ف ف ر ج لنا منها ف ر ج ة نرى منها السماء ففرج الله منها ف ر ج ة ف ر أ و ا منها السماء وقال ا ل آ خ ر اللهم إ ن ه كانت لي ا ب ن ة عم أ ح ب ب ت ه ا ك أ ش د ما يحب الرجال النساء وطلبت إ ل ي ه ا نفسها ف أ ب ت حتى اتيها ب م ا ئ ة دينار فتعبت حتى جمعت م ا ئ ة دينار فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إ ل ا بحقه فقمت عنها ف إ ن كنت تعلم أ ن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك ف ف ر ج لنا منها ف ر ج ة ففرج لهم وقال ا ل آ خ ر اللهم إ ن ي كنت ا س ت أ ج ر ت أ ج ي ر ا بوعاء أ ر ز فلما قضى عمله قال أ ع ط ن ي حقي فعرضت عليه وعاء فرغب عنه فلم أ ز ل أ ز ر ع ه حتى جمعت منه بقرا ورعائها فقال اتق الله ولا تظلمني حقي قلت اذهب إ ل ى تلك البقر ورعائها فخذها فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إ ن ي لا استهزئ بك خذ ذلك البقر ورعائها ف أ خ ذ ه وذهب به ف إ ن كنت تعلم أ ن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله ما بقي توجيه الأمراء والولاد. هذا أسلوبه عليه الصلاة والسلام في التعليم والولاد أسلوبه والسلام عليه في هذا الأمراء الصلاة بالقصص فانظر إ ل ى أ س ل و ب ه في توجيه ا ل أ م ر ا ء و ا ل و ل ا ة كما جاء في مختار مسلم حيث قال كان رسول الله إ ذ ا أ م ر أ م ي ر ا على جيش أ و س ر ي ة أ و ص ا ه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أ غ ز و ا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أ غ ز و ا ولا تغلو ا ولا تغدر ولا تمثل ولا تقتل وليدا و إ ذ ا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إ ل ى ثلاث خصال فاياتهن ما أ ج ا ب و ك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إ ل ى التحول من دارهم إ ل ى دار المهاجرين و أ خ ب ر ه م أ ن ه م إ ن فعلوا ذلك فلهم مال ل م ه ا ج ر ي ن ف إ ن أ ب و ا أ ن يتحولوا منها ف أ خ ب ر ه م أ ن ه م يكونون ك أ ع ر ا ب المسلمين ولا يكون لهم في ا ل غ ن ي م ة والفيء شيء إ ل ا أ ن يجاهدوا مع المسلمين ف إ ن ه م أ ب و ا فسلهم ا ل ج ز ي ة ف إ ن ه م أ ج ا ب و ك فاقبل منهم وكف عنهم ف إ ن ه م أ ب و ا ف ا س ت ع م بالله وقاتلهم و إ ذ ا ح ص ر ت أ ه ل ح س ن ف أ ر ا د و ك أ ن تجعل لهم ذ م ة الله و ذ م ة نبيه فلا تجعل لهم ذ م ة الله ولا ذ م ة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك و ذ م ة أ ص ح ا ب ك ف إ ن ك م إ ن ت خ ف ر و ا ذممكم و ذ م م أ ص ح ا ب ك م أ ه و ن من أ ن ت خ ف ر و ا ذ م ة الله و ذ م ة رسوله وهذا اسلوبه صلى الله عليه وسلم في تعليم الولاه ب ا ل أ و ا م ر والوصايا فانظر إ ل ى أ س ل و ب ه في الرسائل من رسالته إ ل ى النجاشي حيث قال سلم أ ن ت فاني أ ح م د إ ل ي ك الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن و أ ش ه د أ ن عيسى ب ن مريم روح الله وكلمته أ ل ق ا ه ا إ ل ى مريم البتول ا ل ط ي ب ة ا ل ح ص ي ن ة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آ د م بيده ونفخه و إ ن ي أ د ع و ك إ ل ى الله وحده لا شريك له والموالاه على طاعته و أ ن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني ف إ ن ي رسول الله وقد بعثت اليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين ف إ ذ ا جاءك ف أ ق ر ه م ودع التجبر ف إ ن ي ادعوك وجنودك إ ل ى الله فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى المعاهدات والمواثيق أ م ا أ س ل و ب ه في المعاهدات والمواثيق فهذا طرف مما جاء في كتابه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر واليهود المهاجرون يتعاقلون عانيتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة تفديعانيها بالقسط بين المؤمنين على على وكل من ربعتهم بينهم وهم ربعتهم قريش يفدون وبنوعوف بين بين وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفه تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وهكذا وسلم أبواب الله عليه الكتاب تلك كلام نماذج النبي إلى صلى مختلفات آخر أربعة من في والأوامر وهي س م ة ا ل إ ب ل ا غ أ و البلاغ المبين و أ ص د ق ما يقال في تعريفها ما قيل في تعريف الخط المستقيم عند أ ه ل ا ل ه ن د س ة أ ق ر ب موصل بين نقطتين فليس أ ق ر ب من هذا ا ل أ س ل و ب في إ ب ل ا غ الغرض منه لا تكلف ولا غموض ولا إ غ ر ا ب و ق ل ة الغريب بل ندرته في في النبي عليه لأساليب العربية كلام الصلاة والسلام أشدر الأمور بالملاحظة في إقامة المثل والنماذج لأساليب البلاغة إقامة أشدر فمحمد العربي القرشي الناشئ في بني سعد العالم بلهجات القبائل حتى ما تفوته ل ه ج ة ق ب ي ل ة ن ا ئ ي ة في أ ط ر ا ف ا ل ج ز ي ر ة لم يكن في كلامه كله غريب يجهله السامع أ و يحتاج تبيانه إ ل ى م ر ا ج ع ة وسر ذلك أ ن ه يريد أ ن يصل ب ل غ أو أن يريد ي إ ل ى سامعه ولا يريد أ ن يقيم بينه وبين السامع حاجزا من اللفظ الغريب أ و المعنى الغريب ومن ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه ل ل والسلام ص ا ة أ كان يعيد ا ل ك ل م ة ثلاثا لتعقل عنه و أ ن ه كان يبغض التكلف والاغترار بالبلاغه ة كما قال ا ل ل إن الله تعالى يبغض من الرجال الذي يتخلل تخلل حياته عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والعامة البليغ الرجال الذي بلسانه الباقرة بلسانها النبي الله الخاصة صلى وسلم يبغض في من وقد أ ن ه كان قليل الكلام معرضا عن اللغو لا يقول إ ل ا الحق و إ ن قاله في مزاح ولذلك لا عجب أ ن يخلو كلامه من الحشو والتكرار و ا ل ز ي ا د ة ف إ ذ ا كرر اللفظ بعينه كما جاء في بعض المعاهدات فذلك أ س ل و ب المعاهدات الذي لا محيص عنه ل أ ن تكرار النص يمنع التاويل عند اختلافه فهو أ ي ض ا س م ة من سمات ا ل إ ب ل ا غ على سبيل التوكيد والتحقيق أ و على سبيل ا ل إ ع ا د ة التي روي أ ن ه كان يتوخاها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ح ي ا ن ا ليعقل عنه كلامه وفي كتابه إ ل ى النجاشي ز ي ا د ة من أ س م ا ء الله الحسنى ومن ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى المسيح و أ م ه لم تؤثر في الكتب ا ل أ خ ر ى ولكنها أ ل ز م ما يلزم في خطاب ملك مسيحي يراد منه أ ن يفهم كيف تتفق صفات الله والمسيح في دينه وفي دين المسلمين الذي يدعى إ ل ي ه وكيف يبتغى طريق ا ل م ق ا ب ل ة بين العقيدتين إ ذ ا شاء ما على الرسول إ ل ا البلاغ وهذا هو البلاغ في التعبير كل ك ل م ة تصل إ ل ى سامعها وكل ك ل م ة م ق ص و د ة بمقدار ولا زخرف ولا ح ي ل ة ولا م ش ق ة متعمل في ابتغاء ا ل ت أ ث ي ر إ ل ا ا ل إ ب ل ا غ الذي يليق ب ا ل ر ج و ل ة و ا ل ك ر ا م ة وعلى المعرض بعد ذلك وزر ا ل إ ع ر ا ض وكان صلى الله ل ع يكره ه وسلم ي سجع الكهان الذي يخدعون به السامع ليوهموه أ ن ه يستمع إ ل ى طلاسم ا ل س ح ر ة والشياطين ولكنه لم يكن ي أ ب ى السجع بته ولا يخلو كلامه من سجع ي أ ت ي على ا ل س ج ي ة ويغلب ان يكون ذلك فيما يرتل ع ل ا ن ي ة ك ا ل آ ذ ا ن وما هو في حكمه أ و فيما يحفظ من الوصايا ا ل ج ا م ع ة كقوله م بال أ ق و ا م يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إ ن كان م ئ ة شرط قضاء الله حق وشرط الله أ و ث ق و إ ن م ا الولاء لمن أ ع ت ق أ و قوله إ ن الله حرم عليكم عقوق ا ل أ م ه ا ت و و أ د البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثره السؤال و إ ض ا ع ة المال ومذهبه في هذه ا ل ح ل ي ة ا ل ل ط ي ف ة مذهبه في كل ح ل ي ة تليق بالرجل ف ح و ل ة في القول و ف ح و ل ة في ا ل ز ي ن ة فسجعه صلى الله عليه وسلم ك ح و ل ي ة الذهب التي يليق بالرجل أ ن يتحلى بها ولا مزيد كتب إ ل ي ه أ ب و سفيان كتابا يقول في آ خ ر ه نريد منك نصف نخل ا ل م د ي ن ة ف إ ن أ ج ب ت ن ا إ ل ى ذلك و إ ل ا أ ب ش ر بخراب الديار وقلع ا ل آ ث ا ر تجاوبت القبائل من نزار لنصر اللات في البيت القبائل نزار الحرام الضراغم وأقبلت لنصر قريش من من في على خيل م س و م ة ضرام ف أ ج ا ب ه بكتاب جاء فيه وصل كتاب أ ه ل الشرك والنفاق والكفر والشقاق وفهمت مقالتكم فوالله ما لكم عندي جواب إ ل ا أ ط ر ا ف الرماح و أ ش ف ا ر الصفاح فارجعوا ويلكم عن ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م و أ ب ش ر و ا بضرب الحسام وبفلق الهام وخراب الديار وقلع ا ل آ ث ا ر فهذا السجع في هذا المقام اصلح لخطاب الجاهليين لانهم يعرفون منه معنى التوثيق والتمكين كما يعرفون منه معنى ا ل م ن ا ج ز ة والتخويف ومن هنا اقر النبي صلى الله عليه وسلم نص الحلف الذي كان بين جده وخزاعه على ما كان به من سجع وتفخيم يجعلونهما موثقا تعقد به المواثيق وتؤكد به الحرمات وهذا نصه باسمك اللهم هذا حلف عبد المطلب بن هاشم ل خ ز ا ع ة حلفا جامعا غير مفرق ا ل أ ش ي ا خ على ا ل أ ش ي ا خ و ا ل أ ص ا غ ر على ا ل أ ص ا غ ر والشاهد على الغائب قد تعاهدوا وتعاقدوا أ و ك د عهد و أ و ث ق عقد لا ينقض ولا ينكث ما أ ش ر ق ت شمس على ثبير وحن ب ف ل ا ت بعير وما أ ق ا م ا ل أ خ ش ب ا ن واعتمر ب م ك ة إ ن س ا ن حلف أ ب د لطول أ م د يؤيده طلوع الشمس ش د ة وظلام الليل م د ة و أ ن عبد المطلب وولده ومن معهم ورجال خ ز ا ع ة متكافئون متضافرون متعاونون على عبد المطلب ا ل ن ص ر ة لهم بمن تابعه على طالب وعلى خ ز ا ع ة ا ل ن ص ر ة لعبد المطلب وولده ومن معه على جميع العرب في شرق أ و غرب او حزن او سهل و ج ع ل ا ل ل ه على ذلك كفيلا وكفى به جميلا هذه ا م ث ل ة السجع الذي فاه به الرسول او اقره من كلام غيره وما عداه من تجميل الكلام فهو تجميل الابلاغ الذي لا كلفه فيه وقد اعانه صلى الله عليه وسلم على اسلوب الابلاغ ان الذين كانوا يستمعون اليه انما كانوا يستمعون الى كلام نبي محبوب مطاع فهو نافذ في نفوسهم بغير ح ي ل ة مستجمع ل أ س م ا ع ه م بغير تشويق قائم ب ا ل ك ف ا ي ة الوسطى التي لا حاجه بها إ ل ى إ ف ر ا ط ولا خوف عليها من تفريط أ م ا رسائله إ ل ى الملوك و ا ل أ م ر ا ء ممن لم يسلم ولم يهتدي ف إ ن م ا كانت ل ل إ ب ل ا غ أ و ل ا ل أ م ر ثم ي أ ت ي بعدها التفسير والتفصيل على أ ل س ن ة المرشدين والموكلين ب ا ل إ ج ا ب ة فيما ي س أ ل و ن ه عنه فهي كذلك ق ا ئ م ة على ك ف ا ي ة ا ل إ ب ل ا غ تلك ا ل ك ف ا ي ة الوسطى التي لا إ ف ر ا ط فيها ولا تفريط ونقول إ ن ا ل أ م ر ي ن أ ع ا ن ا النبي صلى الله عليه وسلم على أ س ل و ب ه المبلغ البليغ ولا نقول إ ن ه م ا أ ن ش ا هو أ و ح ي ا ه ف إ ن الحوار القليل الذي حفظ لنا من أ ي ا م ا ل د ع و ة ا ل أ و ل ى قبل ا س ت ف ا د ة الدين و إ ق ب ا ل ا ل أ ت ب ا ع المؤمنين قد كانت لان ه ه صبغة ذ الأسلوب ب ع ي ه ظاهر فيها غير أثر من الكلفة والاصطناع لأن مصدر ن الكلفة ا ل و ط ن لأن ا ع م ص ا ل ف ح و ل ة في ا ل إ ب ل ا غ ثقته بقوله لا ث ق ة المستمعين إ ل ي ه فكلامه كله نسق واحد في هذه ا ل خ ص ل ة وخطابه كله خطاب س ه و ل ة و ك ر ا م ة وسياقه كله مطواع لا ح ت ي ا ل فيه و و س ا ط ه لمن يقتدي به أ ي يقصر ا ل خ ط ب ة ويقل الكلام كما كان يقول لمن يبعث بهم من الولاه ولا يفهمن من هذا أ ن مقتضيات الكلام لم يكن لها أ ث ر في اختلاف الوضع أ و اختلاف الموقف وهو يخاطب الناس فقد كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يلاحظ هذا الاختلاف ويعطيه حقه كما كان يفعل حين يتكئ على قوس وهو يخطب في الحرب أ و يتكئ على عصا وهو يخطب في ا ل ع ذ ا ت وكان يبدو على وجهه ما يختلج بصدره إ ذ اسلوب غضب غضبه خطب صبحكم أو أنذر كأنه وعلى صوته واشتد فكان عيناه منذر إذا حمرت م جيش ا ك م أ س عصري ولمن شاء ان يحسب أ س ل و ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كتابا وخطابا أ س ل و ب ا عصريا يقتدي به المعاصرون في زماننا هذا وفي كل زمان لأن الأسلوب الذي يخرج من الفطرة المستقيمة هو أسلوب العصور من هو يخرج عصري في جميع、العصور. ويخطئ من يحسب قبول الكلام ل إ ش ا ر ا ت الترقيم ع ل ا م ة أ خ ر ى من علامات هذه ا ل أ س ا ل ي ب فإليك آنفاً الحديث الذي نقلناه آنفاً وهو مثل من أ م ث ل ة كثار حيث يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما بال أ ق و ا م يشترطون شروطا ً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إ ن كان م ئ ة شرط قضاء الله حق وشرط الله أ و ث ق و إ ن م ا الولاء لمن اعتق هذا الحديث رضي ا ل ب ل ا غ ة ا ل ع ر ب ي ة في وصله وفصله ورضي ا ل أ س ل و ب العصري في إ ش ا ر ا ت ترقيمه وآية على خطأ الذين يفرقون بين شروط البلاغة ذلك النحو وسلم الذين بين العربية التفريق رأي النبي عليه في البلاغة على الشعر ذلك صلى الله خطأ من وقد نقلت إ ل ي ن ا تعقيبات م ع د و د ة عن ر أ ي النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر والشعراء لا تدخل في النقد الفني وتدخل في كلام ا ل أ ن ب ي ا ء الذين يقيسون الكلام بقياس الخير والصلاح و ا ل م ط ا ب ق ة لشعائر الدين وسنن الصدق و ا ل ف ض ي ل ة ومنها قوله أ ص د ق ك ل م ة قالها الشاعر ك ل م ة لبيد أ ل ا كل شيء ما خلا الله باطل وقوله عن امرئ القيس أ ن ه صاحب لواء الشعراء إ ل ى النار و أ ن ه كان يتمثل بشطرات من أ ب ي ا ت يبدل وزنها كلما أ م ك ن تبديله مع بقاء المعنى المقصود فكان يقول مثلا و ي أ ت ي ك ب ا ل أ خ ب ا ر من لم تزودي ل أ ن ه ا لا تقبل التبديل مع بقاء المعنى ولكنه إذا نطق بقول سحيم عبد بن الحسحاس كف الشيب والإسلام الحسحاس الشيب للمرء ناهية قدم كلمة الإسلام فقال كف نطق بن ناهية إذا قدم عبد سحيم كفى ا ل إ س ل ا م والشيب للمرء ن ا ه ي ة لينفي ما استطاع أ ن ه شاعر ينظم القصيد و أ ن سور ا ل ق ر آ ن قصائد مرتلات كما زعم المشركون وقد والذود وعن وشبيهاتها يحمدون بعثوا دروس والصلاح قيل قد استحسن ما قيل من الشارف النضح عن الإسلام والذود عنه وعن إلهه، فكانت آراؤه هذه آراء الأنبياء فيما يحمدون من الكلام لأنهم قد بعثوا لتعليم الناس دروس الخير لتعليم من عن عنه من لأنهم إلهه هذه ولم و ي ب ع ث الا ي في ر دروسهم ق ق ن و و ه م ع د ان ل ق د و الابلاغ إ ن ش ء جوامع الكلم ألا ا ل إن إ أ ق و ى ا ل إ ب ل ا غ في كلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو اجتماع المعاني الكبار في الكلمات القصار بل اجتماع العلوم ا ل و ا ف ي ة في بضع كلمات وقد يبسطها الشارحون في مجلدات ومن أ م ث ل ة ذلك علم السلوك في الدنيا والدين وقد جمعه كله في أ ق ل من سطرين قصيرين من قوله أ ح ر ص لدنياك ك أ ن ك تعيش أ ب د ا و ع م ل ل آ خ ر ت ك ك أ ن ك تموت غدا ومن أ م ث ل ت ه علم ا ل س ي ا س ة الذي اجتمع كله في قوله كيفما تكونوا يولى عليكم ف أ ي ق ا ع د ة من القواعد ا ل أ ص ي ل ة في س ي ا س ة ا ل أ م م لا تنطوي بين هذه الكلمات ينطوي فيها أ ن ا ل أ م م م س ؤ و ل ة عن حكوماتها لا يعفيها من م س ؤ و ل ي ة ما تصنع تلك الحكومات عذر بالجهل أ و عذر ب ا ل إ ك ر ا ه ل أ ن الجهل جهلها الذي تعاقب عليه و ا ل إ ك ر ا ه ضعفها الذي تلقى جزاءه وينطوي فيها أ ن ا ل ع ب ر ة ب أ خ ل ا ق ا ل أ م ة لا بالنظم و ا ل أ ش ك ا ل التي تعلنها ا ل ح ك و م ة فلا سبيل إ ل ى الاستبداد ب أ م ة ت ع ا ف الاستبداد ولو لم يتقيد فيها الحاكم بقيود القوانين ولا سبيل إ ل ى ح ر ي ة أ م ة تجهل ا ل ح ر ي ة ولو تقيد فيها الحاكم ب أ ل ف قيد من النظم و ا ل أ ش ك ا ل وينطوي فيها أ ن ا ل و ل ا ي ة تبع تابع وليست ب أ ص ل أ ص ي ل فلا يغير الله ما بقوم حتى ي غ ي ر ما ب أ ن ف س ه م و أ ح ر ى الا يغير الوالي قوما حتى يغيروا هم قبل ذلك وينطوي فيها أ ن ا ل أ م ة مصدر السلطات على حد تعبير الحديث وينطوي فيها أ ن ا ل أ م ة تستحق الحكم الذي تصبر عليه ولو لم يكن حكم صلاح واستقلال وذلك هو ا ل إ ب ل ا غ الذي ينفذ في وجهاته كل نفاذ ويلحق بهذا في العلم بالتبعات قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل وأعباء والأزياء الناس بلاء الصالحون فالمزايا الإنسانية واجبات وأعباء وليست بالمتع وليست ثم ثم وعلم ا ل إ ن س ا ن بالخير والشر يفرض عليه الفرائض التي يبتلى بها ولا يهنئه ب ا ل ر ا ح ة التي ي ص ب إ ل ي ه ا وهو محسوب عليه وكذلك ذكاؤه محسوب عليه و أ م ث ا ل هذه ا ل أ ح ا د ي ث في أ ص و ل ا ل س ي ا س ة و ا ل أ خ ل ا ق والاجتماع مما لا يتناوله ا ل إ ح ص ا ء في هذا المقام كان محمد فصيح ا ل ل غ ة فصيح اللسان فصيح ا ل أ د ا ء وكان بليغا مبلغا على أ س ل س ما تكون ب ل ا غ ة ا ل ك ر ا م ة و ا ل ك ف ا ي ة وكان بلسانه وفؤاده من المرسلين بل كان ق د و ة المرسلين محمد الصديق عطوف ودود إ ذ ا كان الرجل محبا للناس أ ه ل ا لحبهم إ ي ا ه فقد تمت له أ د ا ة ا ل ص د ا ق ة من طرفيها و إ ن م ا تتم له أ د ا ة ا ل ص د ا ق ة بمقدار ما رزق من س ع ة العاطفه ا ل إ ن س ا ن ي ة ومن س ل ا م ة الذوق و م ت ا ن ة الخلق و ط ب ي ع ة الوفاء فلا يكفي أ ن يحب الناس ليحبوه ل أ ن ه قد يحبهم وفي ذوقه نقص ينفرهم منه ويزهدهم في حبه ولا يكفي أ ن يكون محبا سليم الذوق ليبلغ من ا ل ص د ا ق ة مبلغها فقد يكون محبا محبوبا حسن الذوق ثم يكون نصيبه من الخلق المتين والطبع الوفي نزرا ضعيفا لا تدوم عليه ص د ا ق ة ولا تستقر عليه ع ل ا ق ة إ ن م ا تتم أ د ا ة ا ل ص د ا ق ة ب ا ل ع ا ط ف ة ا ل ح ي ة والذوق السليم والخلق المتين وقد كان محمد في هذه الخصال جميعا مثلا عاليا بين ص ف و ة خلق الله كان عطوفا ي ر أ م من حوله ويودهم ويدوم لهم على ا ل م و د ة طوال حياته وان تفاوتت ما بينه وبينهم من سن وعرق ومقام كان صبيا في الثانيه عشر يوم سافر عمه فتعلق به حتى اشفق العم أ ن يتركه وحده فاصطحبه في سفره وكان شيخا قارب الستين يوم بكى على قبر امه بكاء من لا ينسى وليس في سجل الموده الانسانيه اجمل ولا اكرم من حنانه على مرضعته حليمه ومن حفاوته بها وقد جاوز ا ل أ ر ب ع ي ن فيلقاها هاتفا بها أ م ي أ م ي ويفرش لها رداءه ويمس ثديها بيده ك أ ن ه يذكر ما لذلك الثدي عليه من جميل ويعطيها من ا ل إ ب ل و ا ل ش ا ة ما يغنيها في ا ل س ن ة الجدباء وقد وفدت عليه هوازن وهي م ه ز و م ة في و ق ع ة حنين وفيها عم له من ا ل ر ض ا ع ة ل أ ج ل هذا العم من ا ل ر ض ا ع ة تشفع النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى المسلمين أ ن ي ر د ا ل س ب ي من نساء و أ ب ن ا ء واشترى السبي ممن ن أ ب و ا رده إ ل ا بمال وحضنته في طفولته ج ا ر ي ة عجماء فلم ينس لها مودتها ب ق ي ة حياته وشغله أ ن تنعم ب ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ما يشغل ا ل أ ب من أ م ر بناته ورحمه فقال ل أ ص ح ا ب ه من سره و يتزوج ا م ر أ ة من أ ه ل ا ل ج ن ة فليتزوج أ م أ ي م ن وما زال يناديها يا أ م ه كلما ر آ ه ا وتحدث إ ل ي ه ا وربما ر آ ه ا في و ق ع ة قتال تدعو الله وهي لا تدري كيف تدعو بلكنتها ا ل أ ع ج م ي ة فلا تنسيه ا ل و ق ع ة ا ل ح ا ز ب ة أ ن يصغي إ ل ي ه ا ويعطف عليها وكان هذا عطفه على كل ضعيف ولو لم يذكره بحنان ا ل ط ف و ل ة ورحم الرضاع فما نهر خادما ولا ضرب أ ح د ا وقال أ ن س خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أ ف ا قط ولا قال لشيء صنعته لم ا صنعته ولا لشيء تركته لم ا تركته وكان من أ ض ح ك الناس و أ ط ي ب ه م نفسا صافي القلب إ ذ ا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه و إ ذ ا رضي عرف من حوله رضاه وقد اتسع عطفه حتى بسطه ل ل أ ح ي ا ء كافه ولم يقصره على ذوي الرحم من الناس ولا على الناس من غير ذوي الرحم فكان يميل ا ل إ ن ا ء ل ل ه ر ة لتشرب وكان يواسي في موت طائر يلهو به أ خ و خادمه و أ و ص ى المسلمين إ ذ ا ركبتم هذه الدواب فاعطوها حظها من المنازل ولا ت ك و ن عليها شياطين وكرر ا ل و ص ا ي ة بها فقال اتقوا الله في البهائم ا ل م ع ج م ة فاركبوها ص ا ل ح ة وكلوها ص ا ل ح ة وقال إ ن الله غفر ل ا م ر أ ة ف ا ج ر ة مرت بكلب على ر أ س بئر يلهث قد كاد يقتله العطش فنزعت خفها ف أ و ث ق ت ه بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك وقال في هذا المعنى دخلت ا م ر أ ة النار في ه ر ة ربطتها فلا هي أ ط ع م ت ه ا ولا هي تركتها ت أ ك ل من خشاش ا ل أ ر ض لا بل شمل عطفه ا ل أ ح ي ا ء والجماد ك أ ن ه من ا ل أ ح ي ا ء فكانت له ق ص ع ة يقال لها الغراء وكان له سيف محلى يسمى ذا الفقار وكان ت له درع م و ش ح ة بنحاس تسمى ذات الفضول وكان له سرج يسمى الداج وبساط يسمى الكز و ر ك و ة تسمى الصادر و م ر آ ة تسمى المدله ومقراض يسمى الجامع وقضيب يسمى الممشوق وفي ت س م ي ة تلك ا ل أ ش ي ا ء ب ا ل أ س م ا ء معنى ا ل أ ل ف ة التي تجعلها أ ش ب ه ب ا ل أ ح ي ا ء المعروفين ممن لهم السمات والعناوين ك أ ن لها ش خ ص ي ة م ق ر ب ة تميزها بين مثيلاتها كما يتميز ا ل أ ح ب ا ب بالوجوه والملامح و ب ا ل ك ن ا و ا ل أ ل ق ا ب هذه ا ل ع ا ط ف ة ا ل إ ن س ا ن ي ة التي رحبت حتى شملت كل ما أ ح ا ط ت به و أ ح ا ط بها لم تكن هي كل أداة الصداقة في تلك النفس العلوية تكن هي في أداة بل كان معها ذوق سليم يضارعها ر ف ع ة و ن ب ل ة ويتمثل فيما يرجع إ ل ى علاقات النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في ر ع ا ي ة شعورهم أ ت م ر ع ا ي ة و أ د ل ه ا على الكرم والجود كان إ ذ ا لقيه أ ح د من أ ص ح ا ب ه فقام معه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه و إ ذ ا لقيه أ ح د من أ ص ح ا ب ه فتناول يده ناوله إ ي ا ه ا فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه وكان إ ذ ا ودع رجلا أ خ ذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده وكان أ ر ح م الناس بالصبيان والعيال و إ ذ ا قدم من سفر تلاقى بصبيان أ ه ل بيته وكان أ ش د حياء من العذراء في خدرها و أ ص ب ر الناس على أ ق د ا ر الناس يحفظ مغيبهم كما يحفظ محضرهم ويقول لصحبه من اطلع في كتاب أ خ ي ه بغير أ م ر ه ف ك أ ن م ا اطلع في النار ومع ا ل ع ط ف ه ا ل إ ن س ا ن ي ة والذوق السليم و ا ل أ د ب الكريم سمت جميل و ن ظ ا ف ة ب ا ل غ ة وحرص على أ ن يراه الناس في أ ج م ل م ر آ ه ومع هذا كله أ م ا ن ة يثق بها العدو فما بال الصديق وحسبك من ث ق ة الناس به ما أ و د ع و ه من أ م ا ن ا ت وهم يناصبونه العداء فلم يخرج ل ل ه ج ر ة وهو مهدد في سربه حتى رد ا ل أ م ا ن ا ت إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا وقد يكون في ردها ما ينبههم إ ل ى خروجه و ي أ خ ذ عليه سبيل ا ل ن ج ا ة وهذا إ ل ى اشتهاره ب ا ل أ م ا ن ة في صباه حتى سمي ب ا ل أ م ي ن قبل أ ن يتجرد ل د ع و ة تنبغي لداعيها أ م ث ا ل هذه الصفات كل هذه المزايا النفسية بل بعض هذه المزايا النفسية هذه هذه بعض خليق أ ن يتم لصاحبه أ د ا ة ا ل ص د ا ق ة أ و ف ى تمام و يجعله محببا لمن حوله جديرا منهم باحسن أ ح حب س ن و و ل ء الأنبياء الأنبياء فلم يعرف في ظفر اختلاف ظفر العظمة لا بين الأنبياء ولا غير الأنبياء إنسان ضفر بنخبة من الصداقات على اختلاف الأقدار والبيئات والأمزجة والأجناس كالتي من م تاريخ بين غير إنسان بها بنخبة م ولم د يعرف عن ن إ ا أنه أ حب ي ط من ق ل و الدعفاء و ا ل أ ق و ي ا ء بما يشبه الحب الذي أ ح ي ط به هذا القلب الكبير تقدم في بعض فصول هذا الكتاب حديث زيد بن ح ا ر ث ة الذي خطف من أ ه ل ه وهو صغير ثم اهتدى إ ل ي ه أ ب و ه واهتدى هو إ ل ى أ ب ي ه على ل ه ف ة الشوق بعد ي أ س طويل فلما وجب أ ن يختار بين ا ل ر ج ع ة إ ل ى آ ل ه وبين البقاء مع سيده محمد اختار البقاء مع السيد على ا ل ر ج ع ة مع الوالد وشق عليه أ ن يحتجب عن ذلك القلب الذي غمره بحبه ومواساته وهو ضعيف شريد لا يرى ذويه ولا يدري من هم ذووه وكان لا يغني من لازموه أ ي يلزموه في ا ل ح ي ا ة حتى يثقوا من ملازمتهم إ ي ا ه بعد الممات فضعف مولاه ثوبان ونحل جسمه و أ ل ح عليه الحزن في ليله ونهاره فلما س أ ل ه السيد العطوف يستفسره ع ل ة حزنه ونحوله هذا قال في ط ه ا ر ة ا ل أ ب ر ا ر إ ن ي اذا لم أ ر ك اشتقت واستوحشت و ح ش ة ع ظ ي م ة فذكرت ا ل آ خ ر ة حيث لا أ ر ا ك هناك ل أ ن ي ان دخلت ا ل ج ن ة ف أ ن ت تكون في درجات النبيين فلا أ ر ا ك ورويت هذه ا ل ق ص ة في أ س ب ا ب نزول الايه آ ي ة ل ك ر م ومن ة يطع ا ل ل و ا ل ر س و و ل ل ف أ ئ ك مع ا ل ذ ي ن ن أ ع م ا ل ل ه عليهم، من النبيين والصديقين، من والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا و أ د ر ك الموت بلالا ف أ ح ا ط به أ ه ل ه يصيحون و أ ك ر ب ا ه وهو يجيبهم و أ ط ر ب ا ه غدا أ ل ق ى ا ل أ ح ب ة محمدا وصحبه وقد عانينا مما تقدم بحب ا ل ص د ا ق ة بين ا ل إ ن س ا ن و ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ن ا لم نقصد حب المؤمن لنبيه في هذا الباب فقد بلغ من امتلاء قلوب المسلمين والمسلمات بهذا الحب أ ن ا ل م ر أ ة كانت تسمع أ ن ب ا ء ا ل م ع ر ك ة فينعى إ ل ي ه ا خ ا ص ة أ ه ل ه ا وهي تسترجع وتعرض عن هذا ل ت س أ ل عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتهتم بسلامته قبل اهتمامها ب س ل ا م ة ا ل أ خ و ة وبني ا ل أ ع م ا م إ ل ا أ ن ن ا عانينا م ح ب ة ا ل ص د ا ق ة في هذا الباب ل أ ن ه ا هي ا ل م ح ب ة التي جعلت كثيرا من الناس يؤمنون بمحمد واطمئنانهم إ ل ي ه فكانت س ا ب ق ة في قلوبهم و أ ر و ا ح ه م لحب العقيده ة عظمة والإيمان العظمات إذا عطف العظيم على الصغير على يستحق م ن عطف حتى هذا الحب لفضيلة يشرف بها الحب مقام العظيم الإنسان لفضيلة بني يشرف في نظر و ل ك ن قد ق ي ا ل إن ا س ت ح ق ق ا ا ل ع ظ ي م أن يحبه ا ل ع ظ م ا ء لاشرف من ذلك ر ت ب ة و أ د ل على حظه الجليل من فضائل التفوق والرجحان وهذا صحيح لا ريب فيه وهنا أ ي ض ا قد تمت لمحمد معجزته التي لم يضارعه فيها أ ح د من ذوي الصداقات ا ل ن ا د ر ة ف أ ح د ق ت به ن خ ب ة من ذوي ا ل أ ق د ا ر تجمع بين ع ظ م ة الحسب و ع ظ م ة ا ل ث ر و ة و ع ظ م ة ا ل ر أ ي و ع ظ م ة ا ل ه م ة وكل منهم ذو ش أ ن في عظمته تقوم عليها د و ل ة وتنهض به أ م ة كما أ ث ب ت التاريخ من سير أ ب ي بكر وعمر وخالد و أ س ا م ة وابن العاص وزبير و ط ل ح ة وسائر ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ و ل ي ن وربما عظم الرجل في م ز ي ة من المزايا ف أ ح ا ط به ا ل أ ص د ق ا ء والمريدون من النابغين في تلك ا ل م ز ي ة القادة كما الحكماء كما أحاط الحكماء بسقرات كما أحاط القادة بنابليون بل ربما أ ح ا ط الصالحون بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام العظيم كما أ ح ا ط الحواريون بالمسيح عليه السلام وكلهم من معدن واحد و ب ي ئ ة م ت ق ا ر ب ة أ م ا عظمه العظمات فهي تلك التي تجذب إ ل ي ه ا الاصحاب النابغين من كل معدن وكل طراز وهي التي يتقابل في حبها رجال بينهم من التفاوت مثلما بين أ ب ي بكر وعلي وبين عمر وعثمان وبين خالد ومعاذ وبين اسامه وابن العاص كلهم عظيم وكلهم مع ذلك مخالف في وصف العظمه لسواه تلك هي العظمه التي اتسعت آ ف ا ق ه ا وتعددت نواحيها حتى اصبحت فيها ناحيه مقابله لكل خلق واصبح فيها قطب جاذب لكل معدن واصبحت تجمع اليها الباس والحلم والحيله والصراحه و ا ل ا ل م ع ي ة والاجتهاد و ح ن ك ة السن و ح م ي ة الشباب تلك هي بلا ريب ع ظ م ة العظمات و م ع ج ز ة الاعجاز في باب الصداقات وما استحقها محمد إ ل ا بنفس غنيت بالحب وخلصت له حتى أ ع ط ت كل محب لها كفاءه ما يعطيها م و د ة ب م و د ة وصفاء بصفاء وعليها المزيد من فضل التفاوت في ا ل أ ق د ا ر و ل ق د ك ا ن صاحب أصفيائه الفضل على أصفيائه جميعا بما هداهم إ ل ي ه من نور العقل ونور ا ل ب ص ي ر ة وهما أ ش ر ف من نور البصر ل أ ن ه ن ع م ة يشترك فيها ا ل إ ن س ا ن والعجماوات ونور العقل ونور ا ل ب ص ي ر ة نعمتان يختص بهما ا ل إ ن س ا ن ومع هذا كان يذكر فضلهم ويشيد بذكرهم كما قال عن أ ب ي بكر ما أ ح د أ ع ظ م عندي يدا من أ ب ي بكر و س ا ن ي بنفسه ومالي و أ ن ك ح ن ي ابنته وكما قال عن أبي بكر وعمر أ ب وكما ب ر و ع ر مني بمنزلة ل والبصر س م وكما ع قال عن علي علي أخي في الانصار د ن ي والآخرة وكما قال ع بعض أ ح ب ه الله إن تعالى أ م ن وأخبرني أن منهم وسلمان عن الأنصار ي يحبهم علي بحب أربعة وأبو ذر والمقداد、وسلمان. وكما قال عن الأنصار جميعا وهو في مرض الموت استوصوا ب ا ل أ ن ص ا ر خيرا إ ن ه م س ر الذي اويت إ ل ي ه م ف أ ح س ن و ا إ ل ى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وغير ذلك كثير عن الصحابه ك ا ف ة وعن بعضهم مذكورين ب أ س م ا ئ ه م على أ ن ن ا نلمس دلائل هذا الفؤاد الرحب وهذا العطف ا ل إ ن س ا ن ي الشامل في معاملته ل أ ع د ا ئ ه وشانئيه فضلا عن معاملته ل ل أ ص ف ي ا ء ومن ليس بينهم وبينه عداء ولا صفاء فما ث أ ر من أ ح د أ س ا ء إ ل ي ه في شخصه وقد عفى ا ل رجل هم بقتله وهو نائم ورفع السيف ليهوي به فسقط من يده على كره منه وما حارب قط أ ح د ا كان في وسعه أ ن يسالمه ويحاسنه ويتقي شره د وغدر عاهد وغدر ثم عاهد وغدر وعاش ما عاش يكيد للنبي في سره ويمالئ عليه أ ع د ا ء ه وشع أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قضى بقتله فتقدم ابنه وقال له يا رسول الله إ ن ه بلغني أ ن ك تريد قتل عبد الله بن أ ب ي فما بلغك عنه ف إ ن كنت فاعلا فمرني به ف أ ن ا أ ح م ل إ ل ي ك ر أ س ه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أ ب ر بوالده مني واني لاخشى ان تامر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي انظر إ ل ى قاتل ابي يمشي في الناس فاقتله فاقتل رجلا مؤمنا بكافر فادخل النار فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتله واثر الرفق به وزاد في افضاله واجماله فكافا الولد خير مكافاه على خلوص نيته وايثاره البر بدينه على البر بابيه ف ع ط ا ه قميصه الطاهر يكفن به أ ب ا ه وصلى عليه ميتا ووقف على قبره حتى فرغ من دفنه وقد حاول عمر أ ن يثنيه عن ا ل ص ل ا ة على ذلك العدو الذي آ ذ ا ه جهد ا ل إ ي ذ ا ء فذكر الايه آ ي ة س تستغفر تستغفر س ت غ ف ر لهم لا لهم، لهم أو لا تستغفر لهم إن ب ع ن فلن مرة يغفر ل ل ا لهم، فقال، لو أ ع ل م أ ن ي ان زدت على السبعين غفر له زدت هذه النفس ا ل م ط ب و ع ة على ا ل ص د ا ق ة و ا ل ر ح م ة و ا ل س م ا ح ة ما أ ع ج ب اتهامها ب ا ل ق س و ة على ا ل س ن ة بعض المؤرخين ا ل أ و ر و ب ي ي ن وما أ ع ج ب اتهامها ب ا ل ق س و ة ل أ ن ه ا دانت أ ن ا س ا بالموت كما يدين القاضي مجرما بذنبه وهو من أ ر ح م الرحماء ما أ ع ج ب ه م إ ذ يذكرون ا ل ع ق و ب ة وينسون الذنب الذي استوجب ا ل ع ق و ب ة كما يستوجب السب ب ا ل ن ت ي ج ة و أ ي ذنب ذنب لو قوبل به غير محمد ل أ ر ا ق فيها أ ن ه ا ر ا من الدماء وله ح ج ة من سلطان الدنيا و ا ل آ خ ر ة فلا نذكر استهزاء المشركين به واعناتهم إ ي ا ه و إ ل ق ا ء ه م عليه ا ل ق ذ ا ر ة و ا ل ح ج ا ر ة و أ ت م ا ر ه م بحياته و ح ي ا ة أ ص ح ا ب ه و إ خ ر ا ج ه م المسلمين من ديارهم إ ل ى أ ق ص ى الديار ولا نذكر العناد و ا ل إ غ ا ظ ة و ا ل ا س ت ث ا ر ة لغير جريره الا أ ن ه م دعوا إ ل ى ع ب ا د ة الله والتحلي بمكارم ا ل أ خ ل ا ق وترك ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م وترك ا ل ر ذ ي ل ة لا نذكر شيئا من هذا فهو أ ط و ل من أ ن يحصيه هذا الكتاب و ل أ ن ن ا نذكر حادثا واحدا تجمع فيه من اللؤم ما تفرق في كثير غيره وذلك حادث الرسل ا ل أ ر ب ع ي ن وقيل السبعين الذين قتلوا في بئر م ع و ن ة ولا ذنب لهم إ ل ا أ ن ه م ذهبوا ت ل ب ي ة ل د ع و ة الداعين ليعلموا من ينشد علم ا ل ق ر آ ن والدين غير مغصوب عليه فماذا كانت دول ا ل ح ض ا ر ة ص ا ن ع ة بالقاتلين الغادرين لو كان هؤلاء ا ل أ ر ب ع و ن أ و السبعون مبشرين بالدين المسيحي قتلوا في ق ب ي ل ة من الهمج الذين ي أ ك ل و ن ا ل آ د م ي ي ن ومن حقهم أ ن يعذروا كما تعذر الوحوش إ ن بقي من أ ب ن ا ء ا ل ق ب ي ل ة من يروي أ ن ب ا ء ا ل م ق ت ل ة فقد يقال إ ن القوم لرحماء في العقاب ولم يكن حادث بئر معونه بالحادث الوحيد من حوادث الغدر بالرسل ا ل ا نختم عن هذا الفصل عن الصداقة ب غ ي ر ما ي خ ت م به قبيلة ب هذيل حيث نشير إلى غدر إلى ا ل ل الستة ر س الذين ذهبوا إ ل ي ه م ليعلموا من شاء أ ن يتعلم أ ح ك ا م الدين وهو آ م ن في داره لا إ ك ر ه له ولا بغي عليه فقتلوا جميعا وجيء ب أ ح د ه م زيد بن ا ل د ث ن ة أ س ي ر ا ليباع فاشتراه صفوان بن أ م ي ة ليقتله ب أ ب ي ه ونصب للقتل ف س أ ل ه أ ب و سفيان مستهزئا أ ن ش د ك الله يا زيد أ ت ح ب أ ن محمدا ا ل آ ن عندنا في مكانك تضرب عنقه و أ ن ت في أ ه ل ك ف أ ج ا ب ه زيد والله ما أ ح ب أ ن محمدا ا ل آ ن في مكانه الذي هو فيه تصيبه ش و ك ة تؤذيه و أ ن ا جالس في أ ه ل ي فصاح أ ب و سفيان دهشا ما ر أ ي ت من الناس أ ح د ا يحبه أ ص ح ا ب ه ما يحب أ ص ح ا ب محمد محمدا من ف ع ل ة كهذه نعلم مدى ما استحقه محمد من حب ا ل أ ص د ق ا ء ومدى ما استحقه أ ع د ا ؤ ه من جزاء فقد أصدقاءه الصداقة، أحب أصدقائه وأحبوه، لأنه أ طبع على الصداقة. أما أعداؤه فقد لقوا جزائهم لأنهم هم من ا أعداؤه لقوا أ فقد جزاءهم، ل ه هم م من ط ب ع و الحسن ع ى العداء والاعتداء. م م د ا ل ر ئ ي الرئيس الصديق، م ان ل ح س أ نكتب ن عن محمد الرئيس بعد كتابتنا عن محمد الصديق ل أ ن ه هو قد جعل ل ل ر ئ ا س ة معنى ا ل ص د ا ق ة ا ل م خ ت ا ر ة فمحمد الرئيس هو الصديق ا ل أ ك ب ر لمرؤوسيه مع استطاعته أ ن يعتز بكل ذ ر ي ع من ذرائع السلطان فهناك الحكم بسلطان الدنيا وهناك الحكم بسلطان ا ل آ خ ر ة وهناك الحكم بسلطان ا ل ك ف ا ء ة و ا ل م ه ا ب ة وكل أ و ل ئ ك كان لمحمد الحق ا ل أ و ل فيه كان له من سلطان الدنيا كل ما ل ل أ م ي ر المطلق اليدين في رعاياه وكان له من سلطان ا ل آ خ ر ة كل ما للنبي الذي يعلم من الغيب ما ليس يعلم المحكومون وكان له من سلطان ا ل ك ف ا ء ة و ا ل م ه ا ب ة ما يعترف به بين أ ت ب ا ع ه أ ك ف أ كفء و أ و ق ر مهيب ولكنه لم ي ش أ إ ل ا أ ن يكون الرئيس ا ل أ ك ب ر بسلطان الصديق ا ل أ ك ب ر بسلطان الحب والرضا والاختيار فكان في في فالإمام أكثر وكان الحكم المكروه مشاورة للرجال وكان حب التابعين شرطا الإمامة العبادة لا صلاة عنده من رجل شروط الإمامة في الحكم بل في العبادة فالإمام المكروه لا ترضى بل له حب وكان يدين نفسه بما يدين به أ ص غ ر أ ت ب ا ع ه فروي أ ن ه كان في سفر و أ م ر أ ص ح ا ب ه ب إ ص ل ا ح شاه فقال الرجل يا رسول الله علي ذبحها وقال آ خ ر علي سلخها وقال آ خ ر علي طبخها فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعلي جمع الحطب فقالوا يا رسول الله نكفيك العمل قال علمت أ ن ك م تكفونني ولكنني أ ك ر ه أ ن أ ت م ي ز عليكم إ ن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أ ن يراه متميزا بين أ ص ح ا ب ه و أ ب ا والمسلمون يعملون في حفر الخندق حول ا ل م د ي ن ة إ ل ا أ ن يعمل معهم بيديه ولولا انها س ن ة ح م ي د ة يسنها للرؤساء في حمل التكاليف لاعفى نفسه من ذلك العمل و أ ع ف ا ه المسلمون منه شاكرين وجعل قضاء حوائج الناس أ م ا ن ا من عذاب الله أ و كما قال إ ن لله عبادا اختصهم بحوائج الناس يفزع إ ل ي ه م الناس في حوائجهم أ و ل ئ ك ا ل آ م ن و ن من عذاب الله وقد كان أ ع ل م الناس أ ن ا ل أ ع م ا ل بالنيات ولكنه علم كذلك أ ن ا ل أ م ي ر إ ذ ا ابتغى ا ل ر ي ب ة في الناس أ ف س د ه م فوكل الضمائر إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا و إ ل ى الله وحاسب الناس بما يجدي فيه الحساب سمع خ ص و م ة بباب حجرته فخرج إ ل ي ه م قائلا إ ن م ا أ ن ا بشر و إ ن ه ي أ ت ي ن ي الخصم فلعل بعضكم أ ن يكون أ ب ل غ من بعض ف أ ح س ب أ ن ه صدق ف أ ق ض ي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم ف إ ن م ا هي ق ط ع ة من النار ف ل ي أ خ ذ ه ا أ و فليتركها واليوم يكثر اللاغطون ب ح ر ي ة الفكر ويحسبونها كشفا من كشوف ا ل ث و ر ة ا ل ف ر ن س ي ة وما بعدها ويحرمون على الحاكم أ ن ياخذ الناس بما فكروا به ما لم يتكلموا أ و يعملوا ويكم في كلامهم وعملهم ما يخالف ا ل ش ر ي ع ة فهذا الذي يحسبونه كشفا من كشوف العصر ا ل أ خ ي ر قد جرى عليه حكم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل أ ر ب ع ة عشر قرنا وشرعه ل أ م ت ه في أ ح ا د ي ث ه حيث قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله تجاوز ل أ م ة عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أ و تعمل به وزعموا كذلك أ ن تقديم ا ل ر ح م ة على العدل في تطبيق ا ل ش ر ي ع ة د ع و ة من دعوات المصلحين المحدثين لم يسبقوا اليها وهي د ع و ة النبي العربي صلى الله عليه وسلم التي كررها ولم يدع و قط إ ل ى غيرها فقال إ ن الله تعالى لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه أ ن رحمتي تغلب غضبي وقال إ ن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وقال إ ن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا وروى عنه صاحب من أ ص ح ا ب ه أ ن ه ما خير بين حكمين إ ل ا اختار أ ي س ر ه م ا ما لم يكن فيه خرق للدين وكان يوصي بالضعفاء ويقول لصحبه أ ب غ و ن ي الضعفاء ف إ ن م ا ترزقون وتنصرون بضعفائكم ويذم الترفع على الخدم والفقراء فما استكبر من أ ك ل مع خادمه وركب الحمار ب ا ل أ س و ا ق واعتقل الشاه فحلبها لكنه مع ا ل ر ح م ة بالصغير لا ينسى حق الكبير من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا إ ذ ليس ا ل إ ن ص ا ف حراما على الكبراء حلالا لمن صغر دون من كبر فلكل حق ولكل انصاف و إ ن ز ا ل الناس منازلهم كما أ م ر قومه وهو خير شعار تستقيم عليه ا ل ح ك و م ة وتنعكس أ م و ر ا ل أ م م ب ن ع ك ا س ه وكان النبي صلى الله عليه وسلم الرئيس يعلم أ ن ا ل ر ئ ا س ة لجميع المرؤوسين وليست للموافقين منهم دون المخالفين ف ي أ م ر قومه أ ن اتقوا د ع و ة المظلوم و إ ن كان كافرا ف إ ن ه ا ليس دونها حجاب و إ ذ ا قال هذا رئيس ونبي ف إ ن ه ا ل ا و ل السنن أ ن يتبعها الرؤساء كافه ل أ ن ه م لم يبعثوا لنشر الدين ومحو الكفر كما بعث ا ل أ ن ب ي ا ء لقد كانت س ن ة ا ل ر ئ ا س ة عند محمد هي س ن ة ا ل ص د ا ق ة فلو استغنى حكم عن ا ل ش ر ي ع ة لاستغنى عنها حكم هذا الرئيس الكلام ذ ي بالشريعة لجميع متبعيه جاء الزوج حق المرأة ا ل حق عن زوج يستدعي الكلام عن م ك ا ن ة ا م ر أ ة عند رجل وعن م ك ا ن ة النساء ع ا م ة عند رجال ع ا م ة و إ ن م ا تعرف م ك ا ن ة ا ل م ر أ ة التي وصلت إ ل ي ه ا بفضل محمد ودينه متى عرفت م ك ا ن ة ا ل م ر أ ة التي استقرت عليها في ا ل ج ا ه ل ي ة و م ك ا ن ة ا ل م ر أ ة التي استقرت عليها في عصره و ب ع ض عصره وبين أ م م أ خ ر ى غير ا ل أ م ة ا ل ع ر ب ي ة وقياسان اثنان كافيان لبيان الفارق البعيد بين ما كانت عليه ا ل م ر أ ة في ا ل ج ا ه ل ي ة وما صارت إ ل ي ه بعد ر س ا ل ة محمد كانت متاعا يورث ويقسم تقسيم السوائم بين الوارثين ف أ ص ب ح ت بفضل ا ل إ س ل ا م ونبيه ص ا ح ب ة حق مشروع ترث وتورث ولا يمنعها الزواج أ ن تتصرف بمالها وهي في أ ص م ت ه كما تشاء وكانت و ص م ة تدفن في مهدها فرارا من عار وجودها أ و عبئا تدفن في مهدها فرارا من ن ف ق ة طعامها ف أ ص ب ح ت إ ن س ا ن ا مرعي ا ل ح ي ا ة ينال العقاب من ينالها بمكروه ولم تكن في البلاد ا ل أ خ ر ى ب أ س ع د حظا منها في البلاد ا ل ع ر ب ي ة فلا نذكر شرائع الرومان واستعبادها النساء ولا نذكر المتنطصين في صدر ا ل م س ي ح ي ة وتسجيلهم عليها ا ل ن ج ا س ة وتجريدهم إياها من الروح. وكفى ت ج ر الروح ي إياها د ه م من و أ ن نذكر عصر ا ل ف ر و س ي ة الذي قيل فيه إ ن ه عصر ا ل م ر أ ة الذهبي بين ا ل أ م م ا ل أ و ر و ب ي ة و إ ن الفرسان كانوا يفدون النساء بالدم والمال فهذا العصر كان كما قال الدارسون له عصر الحصان قبل أ ن يكون عصر ا ل م ر أ ة أ و عصر السيده ا ل م ف د ا فقال إ ن عصر ا ل ف ر و س ي ة كان معروفا بما لوحظ فيه من فقدان الشبان على ا ل ج م ل ة الاهتمام بالجنس ا ل آ خ ر ولعلنا نقلل من ا ل د ه ش ة لذلك لو أ ن ن ا وعينا ك ل م ة ا ل ف ر و س ي ة وذكرنا أ ن ه ا لم تكن ذات ش أ ن بالسيدات كما كانت ذات ش أ ن بالخيل على خلاف ما يروق الكثيرين ان يذكروه فقلما بلغ الاهتمام ب ا ل م ر أ ة مبلغ الاهتمام بالحصان في عصر الفروسية عصر إ ل الى ع القارئ ع عنوان ضيعة ت ب ا أنها ر إ ى ا ل م ح ا د ث ة من كتاب أ غ ا ن ي ا ل آ د ا ب والتحيات يروى فيها أ ن ا ب ن ة أ و س س جلست في نافذتها ذات يوم فعبر بها فتيان هم جاران وغيربرت وقال أ ح د ه م ا انظر انظر يا غيربرت وحق العذراء ما أ ج م ل ه ا من ف ت ا ة دون أ ن ي ل ت ف ت بوجهه وعاد صاحبه يقول م ر ة أ خ ر ى ما أ ح س ب ن ي ر أ ي ت قط ف ت ا ة بهذه ا ل م ل ا ح ة ما أ ج م ل هاتين العينين السوداوين وانطلقا وجربت ر يقول ما أ ح س ب أ ن جوادا قط يماثل هذا الجواد وهي ح ا د ث ة ص غ ي ر ة ولكنها و ا ض ح ة ا ل د ل ا ل ة إ ذ ق ل ة الاهتمام تورث الازدراء والحق أ ن عصر ا ل ف ر و س ي ة يرينا و بعض الشواهد ا ل و ا ض ح ة على هذا الازدراء و إ ل ي ك مثلا ح ا د ث ة في الكتاب المتقدم يروى فيها أن الملكة بلانش فلاور ذهبت إلى الملك بيبين تسأله معونة أهل、اللورين. فأصغى أنفها أربع بلانش قرينها بيبين معونة اللورين منه من الملكة فلاور الملك إليها الملك ثم استشاط غضبا ولطمها إلى على أنفها بجمع يده. فسقطت منه أربع قطرات من الدم ثم بجمع ذهبت فسقطت وصحت تقول قطرات يده شكرا لك إ ن أ ر ض ا ك هذا فاعطني من يدك ل ط م ة أ خ ر ى حين تشاء ولم تكن هذه ح ا د ث ة م ف ر د ة ل أ ن الكلمات على هذا النحو كثيرا ما تتكرر ك أ ن ه ا ص ي غ ة م ح ف و ظ ة و ك أ ن م ا كانت ا ل ل ط م ة ب ق ب ض ة اليد جزاء كل ا م ر أ ة جسرت في عهد ا ل ف ر و س ي ة على أ ن تواجه زوجها ب م ش و ر ة ومتى كانت ا ل م ر أ ة تزف إ ل ى زوجها عفو ا ل س ا ع ة وكثيرا ما تزف إ ل ى رجل لم تره قبل ذاك إ م ا لتسهيل المحالفات ا ل ح ر ب ي ة والمدد ا ل ع س ك ر ي ة أ و لتسهيل ص ف ق ة من صفقات الضياع ومتى كانت بعد زفافها إ ل ى فارس مجنون بالحرب معطل الذكاء قد يكون في معظم ا ل أ ح و ا ل من ا ل أ م ي ي ن ع ر ض ة للضرب كلما واجهته ب م خ ا ل ف ة أ ت ر ى س ي د ة القصر إ ذ ن و ا ج د ة لها ر ح م ة أ و ملاذا من ح ي ا ة الشقاء أ و من ص ح ب ة قرين ليس لها ب أ ه ل ولما ق ق د د ت ل الغرب من العصور المظلمة إلى عصور الفروسية إلى ما بعدها من طلائع العصر الحديث ولما ز م من ما من ن في بعدها عصور تبرح ا ل م ر أ ة في م ن ز ل ة وضيعه لا تفضل ما كانت عليه في ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل ع ر ب ي ة وقد تفضلها م ن ز ل ة المراه في تلك الجاهليه على ا ل ك ن ي س ة التي كانت تؤويها وبقيت ا ل م ر أ ة الى س ن ة 1882 م ح ر و م ة حقها الكامل في ملك العقار و ح ر ي ة ا ل م ق ا ض ا ت وكان تعلم ا ل م ر أ ة س ب ة تشمئز منها النساء قبل الرجال ل فلما إليس ل كانت بات ا ك ي ب و تتعلم في ج ا م ع ة جينيف س ن ة 1849 و ه ي أ و ل ط ب ي ب ة في العالم كان ا ل ن س و ة المقيمات معها يقاطعنها و ي أ ب ي ن أ ن يكلمنها ويزوين ذيولهن من طريقها احتقارا لها ك أ ن ه ن متحرزات من ن ج ا س ة يتقين مساسها ولما اجتهد بعضهم في إ ق ا م ة معهد يعلم النساء الطب ب م د ي ن ة فيلادلفيا ا ل أ م ر ي ك ي ة أ ع ل ن ت ا ل ج م ا ع ة ا ل ط ب ي ة ب ا ل م د ي ن ة أ ن ه ا تصادر كل طبيب يقبل التعليم بذلك المعهد وتصادر كل من يستشير أ و ل ئ ك ا ل أ ط ب ا ء وهكذا تقدم الغرب إ ل ى أ و ا ئ ل عصرنا الحديث ولم تتقدم ا ل م ر أ ة فيه تقدما يرفعها من مراغات الاستعباد التي استقرت فيها من قبل ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل ع ر ب ي ة رسالة فماذا صنع محمد؟ وماذا صنعت رسالة محمد؟ حكم من أحكام واحد القرآن الكريم؟ صنع صنعت أ ع ط ى ا ل م ر أ ة من الحقوق كفاء ما فرض عليها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وحكم آ خ ر من أ ح ك ا م ه ا ل ع ا ل ي ة أ م ر المسلم ب إ ح س ا ن معاشرتها ولو م ك ر و ه ة غير ذات ح ظ و ة عند زوجها وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا و أ ب ا ح لها الدين في الجهاد أ ن تكسب كما يكسب الرجال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما ا ك ت س ب ولم يفضل الرجل عليها إ ل ا بما كلفه من واجب كفالتها و إ ق ا م ة أ و د ه ا والسهر عليها أ م ا محمد فقد جعل خيار المسلمين خيارهم لنسائهم أكمل أحسنهم المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم و أ م ر بمدارات ضعفها ونقصها ل أ ن ا ل م ر أ ة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها و أ و ج ب على الرجل أ ن يتجمل ل م ر أ ت ه ويبدو لها في المنظر الذي يروقها فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مما قال في هذا المعنى وهو كثير اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم و ا س ت ا ك و ا وتزينوا وتنظفوا ف إ ن بني إ س ر ا ئ ي ل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم و أ و ج ب على الرجل إ ذ ا خطب ا م ر أ ة أ ن يظهرها على عيبه إ ن كان به عيب مستور إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها خطب يخضب يخضب أحدكم أنه وهو وبلغ من رعايته شعورها ومدارات خجلها الذي فطرت عليه أ ن ه أ و ج ب الرجل أ ن يمتعها كما تمتعه ل أ ن ه ا تطلب لنفسها ما يطلبه الرجل منها ف إ ذ ا جامع أ ح د ك م أ ه ل ه فليصدقها ف إ ذ ا قضى حاجته قبل أ ن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها وكان ت أ د ي ب ه المسلمين في هذه ا ل ص ل ة غ ا ي ة في ا ل ك ي ا س ة والترفق فقال مما قال في هذا المعنى إذا دخلت ليلا فلا دخلت تدخل تستحد على أهلك ل حتى تستحد المغيبة وتمشط الكيس الكيس. معاملته غ ي ب ة وتمشط ش ا ل ة ل الكيس ك ي س ع ا م لزوجاته و إ ن م ا نلخص ما أ و ج ب ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على المسلمين ع ا م ة في معاملتهم ا لزوجاتهم وهو دون ما أ و ج ب ه على نفسه في م ع ا م ل ة زوجاته بكثير فكان يشفق أ ن يرينه غير باسم في وجوههم ويزورهن جميعا في الصباح والمساء و إ ذ ا خ ل بهن كان أ ل ي ن الناس ضحاكا ً بساما ً كما قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ولم يجعل من ه ي ب ة ا ل ن ب و ة سدا ً رادعا ً بينه وبين نسائه بل أ ن س ا ه ن برفقه و إ ن ا س ه أ ن ه ن يخاطبن رسول الله في بعض ا ل أ ح ا ي ي ن فكانت منهن من تقول له أ م ا م أ ب ي ه ا تكلم ولا تقل إ ل ا حقا ً ومن تراجعه أ و تغاضبه س ح ا ب ة نهارها ومن تبلغ في ا ل ا ش ت ر ا ء عليه ما يسمع به رجل كعمر بن الخطاب في شدته فيعجب لهم ويهم بان يبطش بابنته ح ف ص ة ل أ ن ه ا تجترئ كما يجترئ الزوجات ا ل أ خ ر ي ا ت و إ ذ ا ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم غضبا كهذا من ج ر أ ة كتلك كف من غضب ا ل أ ب وقال له ما لهذا دعوناك وقد كان يتولى خ د م ة البيت معهن أ و كما قال خدمتك لزوجتك ص د ق ة وكان يستغفر الله فيما لا يملك من ا ل ت س و ي ة بين إ ح د ا ه ن وسائرهن وهو ميل قلبه اللهم هذا قسمي فيما أ م ل ك فلا تلمني فيما لا أملك م ل و املك أقعده ر ض ا و يزورهن ا أن ل إليهن فتلطف في سؤالهن ليقلن له الإقامة يوم في أين أين ويأذن في ببيتها عودهن كما أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ليقلن عند عائشة بعث عند ولو أ ن ه أ ح ل لنفسه أ ن يقيم حيث أ ق ا م وهو مريض لما كان في ذلك من حرج و ا ل م ع ا م ل ة ا ل ط ي ب ة في الزمن الطويل خلق نادر بين الناس ولكنه في ح ا ل ة الرضا خلق لا يشق فهمه على كثيرين إ ل ا أ ن الخلق الذي يشق فهمه على ا ل أ ك ث ر ي ن هو طيب ا ل م ع ا م ل ة عندما تتعرض ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ل أ خ ط ر ما يمسها من خطر وهو المساس بالوفاء في هذه ا ل خ ص ل ة تتسامى ا ل ح ض ا ر ة ا ل ح د ي ث ة ما تتسامى فلا نخالها تحلم ب م ع ا م ل ة أ ط ي ب ولا أ ك ر م من ا ل م ع ا م ل ة التي عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ق ص ة ع ا ئ ش ة بنت الصديق وهي أ ح ظ ى نسائه لديه ونلخصها مما روته بلسانها إ ذ تقول رضي الله عنها كان رسول الله إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرج لسفر أ ق ر ع بين نسائه ف أ ي ه ا خرج سهمها خرج بها رسول الله معه و أ ق ر ع بيننا في غ ز و ة غزاها فخرج فيها سهمي ثم قفلنا من ا ل غ ز و ة إ ل ى ان دنونا من ا ل م د ي ن ة فقمت حين آ ذ ن بالرحيل فتمشيت حتى جاوزت الجيش وقضيت من ش أ ن ي و أ ق ب ل ت إ ل ى الرحل فلمست صدري ف إ ذ ا عقدي قد انقطع فرجعت أ ل ت م س ه فحبسني ا ب ت غ ا ؤ ه و أ ق ب ل إ ل ي الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي وهم يحسبون أ ن ي فيه وكانت النساء إ ذ ذاك خفافا فلم يهبلن ولم يغشهن اللحم إ ن م ا ي أ ك ل ن ا ل ع ل ا ق ة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه إ ذ كنت مع ذاك ج ا ر ي ة حديثه السن ووجدت عقدي فجئت منازل الجيش وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أ ن القوم يستفقدونني فيرجعون إ ل ي فبينما أ ن ا ج ا ل س ة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي قد نزل من وراء الجيش ف أ د ل ج ف أ ص ب ح عند منزلي ف ر أ ى سواد إ ن س ا ن نائم فعرفني حين راني واسترجع فاستيقظت وغطيت وجهي بجلبابي ووالله ما يكلمني ك ل م ة ولا سمعت منه ك ل م ة غير استرجاعه حتى أ ن ا خ راحلته وركبتها وانطلق يقودها حتى أ ت ي ن ا الجيش بعدما نزلوا في نحر ا ل ظ ه ي ر ة فهلك من هلك في ش أ ن ي وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أ ب ي بن سلول واشتكيت حين قدمنا ا ل م د ي ن ة شهرا والناس يفيضون في قول أ ه ل ا ل إ ف ك ولا أ ش ع ر بشيء من ذلك ويريبني في وجعي اني لا أ ع ر ف من رسول الله اللطف الذي كنت أ ر ى منه حين أ ش ت ك ي إ ن م ا يدخل رسول الله فيسلم ثم يقول كيف ت ي ك م فذاك يريبني ولا أ ش ع ر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أ م مسطح قبل المناصع ثم عدنا فعثرت أ م مسطح في ثوبها فقالت تعس مسطح قلت بئس ما قلت ي اتسبين رجلا قد شهد بدرا قالت أ ي ه ن ت ا ه أ و لم تسمعي ما قال قلت وماذا قال ف أ خ ب ر ت ن ي بقول أ ه ل ا ل إ ث ك فازددت مرضا إ ل ى مرضي فلما رجعت إ ل ى بيتي فدخل علي رسول الله فسلم ثم قال كيف ت ي ك م ا س ت أ ذ ن ت أ ن آ ت ي أ ب و ي أ ر ي د أ ن أ ت ي ق ن الخبر من قبلهما ف أ ذ ن لي قالت أ م ي يا بنيه هوني عليك فوالله لقلما كانت ا م ر أ ة قط وضيئه عند رجل يحبها ولها ضرائر إ ل ا كثرنا عليها قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا فبكيت تلك ا ل ل ي ل ة حتى أ ص ب ح ت لا يرقا لي دمع ولا أ ك ت ح ل بنوم ودعا رسول الله علي بن أ ب ي طالب و أ س ا م ة بن زيد يستشيرهما في فراق أ ه ل ه ف أ م ا أ س ا م ة بن زيد ف أ ش ا ر على رسول الله بالذي يعلم من ب ر ا ء ة أ ه ل ه وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود وقال لرسول الله هم أ ه ل ك ولا نعلم إ ل ا خيرا و أ م ا علي بن أ ب ي طالب فقال لم ا يضيق الله عليك والنساء سواها كثير و إ ن ت س أ ل ا ل ج ا ر ي ة تصدقك القول فدعا رسول الله ب ر ي ر ة ي س أ ل ه ا هل ر أ ي ت من شيء يريبك من ع ا ئ ش ة قالت والذي بعثك بالحق إ ن ر أ ي ت عليها أ م ر ا قد أ غ م ص ه عليها أ ك ث ر من أ ن ه ا ج ا ر ي ة ح د ي ث ة السن تنام عن عجين أ ه ل ه ا ف ت أ ت ي الداجن ة ف ت أ ك ل ه وبكيت يوم ذلك لا يرقا لي دمع ولا أ ك ت ح ل بنوم ثم بكيت ل ي ل ة ا ل م ق ب ل ة لا يرقا لي دمع ولا أ ك ت ح ل بنوم و أ ب و ا ي يظنان أ ن البكاء فالق كبدي فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله فسلم ثم جلس وتشهد ثم قال أ م ا بعد يا ع ا ئ ش ة فاني قد بلغني عنك كذا وكذا ف إ ن كنت ب ر ي ئ ة فسيبرئك الله و إ ن كنت أ ل م م ت بذنب ف ا س ت غ ف ر الله وتوبي اليه ف إ ن العبد إ ذ ا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أ ح س منه ق ط ر ة فقلت ل أ ب ي أ ج ب عني رسول الله فقال والله ما أ د ر ي ماذا أ ق و ل لرسول الله فقلت ل أ م ي أ ج ي ب عني فقالت كذلك والله ما أ د ر ي ماذا أ ق و ل لرسول الله قلت و أ ن ا ج ا ر ي ة ح د ي ث ة السن لا أ ق ر أ كثيرا من ا ل ق ر آ ن إ ن ي والله قد عرفت أ ن ك م سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به ف إ ن قلت لكم إ ن ي ب ر ي ئ ة والله يعلم إ ن ي ب ر ي ئ ة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم ب أ م ر والله يعلم إ ن ي ب ر ي ئ ة لتصدقونني واني والله ما اجد لي ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون ثم تحولت ف ا ض ج ع ت على فراشي فوالله ما رام رسول الله مجلسه ولا خرج من اهل البيت احد حتى انزل الله عز وجل على نبيه فاخذه ما كان ي أ خ ذ ه من البرحاء عند الوحي حتى إ ن ه ليتحدر منه مثل الجمان في اليوم الشاتي فلما س ر ع ا ل رسول الله وهو يضحك كان أ و ل ك ل م ة تكلم بها أ ن قال أ ب ش ر ي ا ع ا ئ ش ة أ م ا الله فقد ب ر أ ك قالت ل أ م ي قومي إ ل ي ه قلت والله لا أ ق و م إ ل ي ه ولا أ ح م د إ ل ا الله هو الذي أ ن ز ل براءتي وكان أ ب و بكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره ف أ ق س م أ ن لا ينفق عليه شيئا أ ب د ا ف أ ن ز ل الله عز وجل ولا ي أ ت ل أ و ل الفضل منكم و ا ل س ع ة أ ن يؤتوا أ و ل ى القربى إ ل ى قوله أ ل ا تحبون أ ن يغفر الله لكم فقال أ ب و بكر والله إ ن ي لاحب أ ن يغفر الله لي و أ ع ا د إ ل ى مسطح ا ل ن ف ق ة التي كان ينفقها عليه تلك هي ا ل ق ص ة التي عرفت ب ق ص ة ا ل إ ف ك كما روتها لنا ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وهي مسبار صادق ي س ب ر لنا أ غ و ا ر ا ل م ر ؤ ة والرفق في م ع ا م ل ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لزوجاته حيث لا رفق ولا م ر ؤ ة عند ا ل أ ك ث ر ي ن فليس النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ح ا ل ة من حالات الرضا التي تسلس الطباع ولا تستغرب معها ا ل م و د ة وطول ا ل أ ن ا ه ولكنه في ح ا ل ة من تلك الحالات التي تثير ا ل ح م ي ة وتثير الحب وتثير ا ل ن ق م ة وتثير في النفس ا ل ب ش ر ي ة كل س ا ك ن ة تدعو إ ل ى طيب ا ل م ع ا م ل ة فلم يكن في هذه ا ل ح ا ل ة إ ل ا كرما خالصا بما سلك في أ م ر نفسه وفي أ م ر أ ه ل ه وفي أ م ر دينه ولم يدع لحالم من حالمي ا ل ح ض ا ر ة ا ل ح د ي ث ة مرتقا يتطلع إ ل ي ه في جميع هذه الغايات سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يلاك بين المنافقين ويسري إ ل ى المسلمين بل إ ل ى خ ا ص ة ذويه ا ل أ ق ر ب ي ن حديثا يسمعه رجل كعلي بن أ ب ي طالب في بره وكرم نحيزته فلا يرى بعده حرجا من الطلاق والنساء كثيرات سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث المريب فلم يقبله بغير بينه ولم يرفضه بغير بينه وكان عليه أ ن يعود زوجه المريض ة أ و يجفوها إ ل ى حين فعادها وبه من الرفق و ا ل إ ن ص ا ف ما ي أ ب ى عليه أ ن يفاتحها في مرضها بما يخامر نفسه الكريمه وبه من الحزن والترقب ما أ ب ى عليه أ ن يقابلها بما كان يقابلها به والنفس ص ا ف ي ة كل الصفاء وظل ي س أ ل عنها سؤال متعتب ينتظر أ ن تشفى و أ ن ت أ ت ي ه ا ل ب ي ن ة فيشتد كل ا ل ش د ة أ و يرحم كل ا ل ر ح م ة ولا يعجله ل غ ة الناس أ ن ي أ خ ذ في هذا الموقف ا ل أ ل ي م بما توجبه ا ل ح م ي ة وما توجبه ا ل م ر و ء ة في آ ن و س أ ل من ينبغي أ ن ي س أ ل عليا و أ س ا م ة وهما بمقام ولديه و ب ر ي ر ة ا ل ج ا ر ي ة التي تعرف ع ا ئ ش ة وتخلص لسيدها كما تخلص لسيدتها و ض ر ة ل ع ا ئ ش ة تنافسها وتكاد أ ن تضارعها في حظوتها لديه زينب بنت جحش التي كانت أ س ر ع من يقول لو علمت شيئا يقال فاستعاذت بالله وقالت أ ح م ي سمعي وبصري والله ما علمت إ ل ا خيرا واتصل الحديث ب ع ا ئ ش ة ف ا س ت أ ذ ن ت ه في ز ي ا ر ة أ ه ل ه ا وان له أ ن يفاتحها وقد وصل ا ل ن ب أ إ ل ى سمعها ولم ي ئ ن له قبل ذلك وهو كاظم ما في فؤاده قادر على كتمانه مخافه أ ن يؤذيها بغير حق وهي تشكو سقامها فاتحها لتبرئ نفسها أ و تستغفر الله وغضبت غضب البريء المشكوك فيه و إ ن ه ا ل ب ر ي ئ ة في نظر كل منصف يفهم أ ن ا م ر أ ة ك ع ا ئ ش ة لا تعرض نفسها لهذه ا ل ر ي ب ة أ م ا م جيش وفي وضح النهار ولغير ض ر و ر ة ومع رجل من المسلمين يتقي ما يتقيه المسلم في هذا المقام من غضب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب المسلمين وغضب الله فتلك خ ل ة تترفع عنها من هي أ ق ل من ع ا ئ ش ة م ن ب ة و م ن ز ل ة وخلقا و أ ن ف ة فكيف بها في مكانها المعلوم إ ل ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ا د لها البراءه امام الخلق عامه وامام نفسه المحبه حذرا ان تكون تبرئته اياها عن محبه وضعف لا عن تبين واستيثاق فلما قضى كل حق وانتهى به الاستيثاق الى الثقه كان قد وفى الكرم والحميه والانصاف والرحمة أجمعين. نعم، وفي أبدأوا وأعادوا وما الرحمة حتى بالأغلطين المتعجلين الذين وأعادوا في ذلك الحديث المريب وما أحد أرحم ممن يرحم المفترين ذلك على أرحم يرحم حتى أحد أجمعين نعم ممن في سماحه ع ة أهله ه و ن ء بيته وأمان سربه ولا يعذر وأمان ولا أ الناس د ا كما يعذرون نبيا مطاعا ينال يعذرون في ع ر ض ف ي ن الكريم بالعقاب العدل من استحقوه سماحة ا ل من وقد علمنا من ر و ا ي ة ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة كما علمنا من روايات شتى أ ن عبد الله بن أ ب ي بن سلول كان أ ك ب ر اللاغطين بحديث ا ل إ ف ك عن سوء ن ي ة وكيد مبيت للنبي ودينه وكان هذا الرجل كما تقدم في بعض فصول هذا الكتاب بغيضا إ ل ى المسلمين متهما عندهم يتوجسون منه ويسمونه ر أ س المنافقين ولا يكفون عن طلب دمه واستئذان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في قتله فما ضر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو خلى بين المسلمين وبينه يحاسبونه على فريته ويحاسبونه على كيده وينقمون لعرض النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام منه ل ي أ م ن و ا شره و ي ج ع ل ه ع ب ر ة لغيره و إ ذ ا قيل إ ن عبد الله بن أ ب ي كان من أ ص ح ا ب ا ل ع ص ب ي ة التي يحسب حسابها وتتقى بوادرها فلماذا يقال في مسطح وهو مكفول أ ب ي بكر وصنيعته الذي ي أ ك ل من ماله ما الذي أ ن ج ا ه من ا ل ص خ ط والعقاب وكفل له دوام البر و ا ل م ع و ن ة لولا س م ا ح ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و س م ا ح ة أ ب ي بكر و س م ا ح ة ا ل ق ر آ ن على أ ن ا ل ع ص ب ي ة التي كان عبد الله بن أ ب ي يلوذ بها لم تكن لتحميه عقاب النبي صلى الله عليه وسلم لو أ ر ا د بعقاب ولو كان أ س ر م عقاب فما من ع ص ب ي ة هي أ ق ر ب إ ل ى رحم الرجل و أ و ل ى بالذود عنه من ولده المشهور ببره وقد أ س ل ف ن ا أ ن ولد عبدالله قد تطوع لقتله يوم قيل له إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يهدر دمه ويقضي بموته إ ن م انما هي سماحة الكريم سماحة إ هي ا ل س م ا ح ة التي شملت م ص ط ح ا كما شملت كبير المنافقين وخرجت من حديث ا ل إ ف ك كله بالعفو المسيئين عن جميع المسيئين. مخلصين في ا ل ر أ ي وغير مخلصين وهي التي سبرت غورا في ق ص ة هذا الحديث فتكشفت عن أ ط ي ب م ع ا م ل ة للزوجات في أ ح ر ج الحالات وتلك هي ا ل م ع ا م ل ة ا ل ط ي ب ة في مثلها الاعلى أ ع ع ل ى م م ل لا تتبدل ة ب د أيام وشهور ب تطول م د السنين وتطول مدى السنين مع نساء مختلفات لا مع امرأة واحدة وتطول في جميع الحالات ومنها حالة الألم البالغ وتطول وتطول في جميع مدى مع مع ولا تعدد ن والطمأنينة من ذلك أمنية يتمناها الحالمون بالوئام بين ح حالة ص ر الرضا في في بالوئام الأزواج ا وأقل ذلك ل ص وصفوه بعصر ر المرأة لفرط ما أطنب فيه المطنبون من إكبار الذي ما المطنبون شأنها ا ل فيه و أطنب من ع ع و ة إلى إنصافها ت د الزوجات هنا يعرض لنا الكلام عن تعدد زوجات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو الهدف الثاني الذي يرميه المشاهرون ب ا ل إ س ل ا م فيكثرون من رميه ك ل م السيف ت ك م محمد و و ا أخلاق الله عن عليه صلى ل م منها ما وذكروا ز ع م م و ن ن ه ا ي ا لشمائل ا ل ن ب و ة م خ ا ل ف ا ل م ا هدات ا ينبغي أن يتصف أن به أ ل ر و ا ح السيف والمرأة ك أ ن ه م يريدون أ ن يجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بين للغضب بعيد الأنبياء السيف فيه من أسلفنا الاستسلام والاستسلام وكلاهما صفات أما الكلام أما المرأة للهوى فقد فالظنه فيها أ ض ع ف من الظنه في السيف على ما نراه ل أ ن الاستسلام ل ل ش ه و ة آ خ ر شيء يخطر على بال الرجل المحقق مسلما كان أ و غير مسلم حين يبحث في تعدد زوجات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفيما يدل على ذلك التعدد وفي مقتضاه قال لنا بعض المستشرقين إ ن تسع زوجات لدليل على فرط الميول ا ل ج ن س ي ة قلنا إ ن ك لا تصف السيد المسيح ب أ ن ه قاصر ا ل ج ن س ي ة ل أ ن ه لم يتزوج قط فلا ينبغي أ ن تصف محمدا ب أ ن ه مفرط ا ل ج ن س ي ة ل أ ن ه جمع بين تسع نساء ونحن قبل كل شيء لا نرى ضيرا على الرجل العظيم أ ن يحب ا ل م ر أ ة ويشعر بمتعتها هذا سواء ا ل ف ط ر ة لا عيب فيه وما من ف ط ر ة هي أ ع م ق في طبائع ا ل أ ح ي ا ء ع ا م ة من ف ط ر ة الجنسين والتقاء الذكر و ا ل أ ن ث ى فهي ا ل غ ر ي ز ة التي تلهم الحي في كل ط ب ق ة من طبقات ا ل ح ي ا ة ما لا تلهمه غ ر ي ز ة أ خ ر ى ا ر أ ي ت إ ل ى السمك وهو يعبر الماء الملح في موسمه المعلوم فيطوي أ ل و ف ا من الفراسخ ليصل إ ل ى ف ر ج ة نهر عذب يجدد فيها نسله ثم يعود أ د ر ا ج ه ا ر أ ي ت إ ل ى العصفور وهو يبني عشه ويعود من هجرته إ ل ى وطنه ا ر أ ي ت إ ل ى الزهر وهو يتفتح ليغري الطير والنحل بنقل لقاحه ا ر أ ي ت إ ل ى س ن ة ا ل ح ي ا ة في كل ط ب ق ة من طبقات ا ل أ ح ي ا ء ماهي سنتها إ ن لم تكن هي سنه ا ل أ ل ف ة بين الجنسين و أ ي ن يكون سواء ا ل ف ط ر ة إ ن لم يكن على هذا السواء فحب ا ل م ر أ ة لا م ع ا ب ة فيه هذا هو سواء ا ل ف ط ر ة لا مراء و إ ن م ا ا ل م ع ا ب ة أ ي ض غ ى هذا الحب حتى يخرج عن سوائه وحتى يشغل ا ل م ر أ ة عن غرضه وحتى يكلفه شططا في طلابه فهو عند ذلك مسخ ل ل ف ط ر ة ا ل م س ت ق ي م ة يعاب كما يعاب الجور في جميع الطباع فمن الذي يعلم ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم يقع في روعه أ ن ا ل م ر أ ة شغلته عن عمل كبير أ و عن عمل صغير من من بنات التاريخ قد بنا في حياته وبعد مماته تاريخاً أعظم من تاريخ الدعوة المحمدية والدول الإسلامية ومن ذا الذي يقول إن هذا عمل رجل مشغول عما شغلته المرأة بنات بنى إن وبعد التاريخ حياته تاريخا تاريخ الدعوة والدول ذا الذي هذا شغلته يقول رجل في قد ومن ذا تفرغ لعظيم من المسعى فبلغ فيه ش أ و ى محمد في مسعاه ف إ ن كانت ع ظ م ة الرجل قد أ ت ا ح ت له أ ن يعطي الدعوه حقها ويعطي ا ل م ر أ ة حقها ف ا ل ع ظ م ة رجحان وليست بنقص وهذا ا ل ا س ت ف ا ء السليم كمال وليس بعيب و ر س ا ل ة محمد إ ذ ن هي ا ل ر س ا ل ة التي يتلقاها أ ن ا س خلقوا ل ل ح ي ا ة ولم يخلقوا نابذين لها ولا منبوذين منها فليست ش ر ي ع ة هؤلاء ب ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ط ل و ب ة فيما يخاطب به ع ا م ة الناس في ع ا م ة العصور واعجب شيء أ ن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه استسلم للذات الحس وقد أ و ش ك أ ن يطلق نساءه أ و يخيرهن في الطلاق ل أ ن ه ن طلبن إ ل ي ه المزيد من ا ل ن ف ق ة وهو لا يستطيعها فقد شكون على فخرهن بالانتماء إ ل ي ه أ ن ه ن لا يجدن نصيبهن من ا ل ن ف ق ة و ا ل ز ي ن ة واجتمعت كلمتهن على الشكوى واشتددن فيها حتى وجم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بتسريحهن أ و تخييرهن بين الصبر على معيشتهن والتسريح وذهب إ ل ي ه أ ب و بكر يوما ي س ت أ ذ ن عليه فوجد الناس جلوسا لا يؤذن ل أ ح د منهم ثم دخل أ ب و بكر وعمر من بعده فوجدا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله نسائه واجما ساكتا ف أ ر ا د أ ب و بكر أ ن يقول شيئا ي س ر عنه فقال يا رسول الله لو ر أ ي ت بنت خ ا ر ج ة س أ ل ت ن ي ا ل ن ف ق ة فقمت إ ل ي ه ا فوجات عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى ي س أ ل ن ن ي ا ل ن ف ق ة فقام أ ب و بكر إ ل ى ع ا ئ ش ة ليجا عنقها وقام عمر إ ل ى ح ف ص ة ليجا عنقها ويقولان ت س أ ل ن رسول الله ما ليس عنده فقلن والله لا ن س أ ل رسول الله شيئا أ ب د ا ليس عنده ثم اعتزلهن الرسول شهرا او ت س ع ة وعشرين يوما فنزلت بعدها ا ل آ ي ة التي فيها التخير وهي يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالين أ م ت ع ك ن و أ س ر ح ك ن سراحا جميلا و إ ن كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة ف إ ن الله أ ع د للمحسنات منكن أ ج ر ا عظيما ف ب د أ الرسول ب ع ا ئ ش ة فقال لها يا ع ا ئ ش ة إ ن ي اريد أ ن أ ع ر ض عليك أ م ر ا احب أ ن لا تتعجلي فيه حتى تستشيري ابويك قالت وما هو يا رسول الله فتلا عليها ا ل آ ي ة قالت أ ف ي ك يا رسول الله أ س ت ش ي ر أ ب و ي بل أ خ ت ا ر الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة ثم خير نساءه كلهن ف أ ج ب ن كما أ ج ا ب ت ع ا ئ ش ة وقنعن بما هن فيه من م ع ي ش ة كان كثير من زوجات المسلمين يظفرن بما هو أ ن ع م منها على ما يدل هذا نساء محمد يشكون ق ل ة ا ل ن ف ق ة و ا ل ز ي ن ة ولو شاء ل أ غ د ق عليهن ا ل ن ع م ة و أ غ ر ق ه ن في الحرير والذهب و أ ط ا ي ب الملذات أ ه ذ ا فعل رجل يستسلم للذات حسه أ م ا كان يسيرا عليه أ ي ف ر ض لنفسه و ل أ ه ل ه من ا ل أ م ف ا ل والغنائم ما يرضيهن ولا يغضب المسلمين وهم م ق ن و ن أ ن إ ر ا د ة الرسول من إ ر ا د ة الله وماذا كلفه الاحتفاظ بالنساء حتى يقال إ ن ه كان يفرط في ميله إ ل ى النساء هل كلفه أ ن يخالف ما يحمد من سننه أ و يخالف ما يحمد من سيرته او يترخص فيما يرضاه اتباعه ولا ينكرونه عليه لم يكلفه شيئا من ذلك ولم يشغله عن جليل اعماله وصغيرها ولم نر ى هنا رجلا تغلبه لذات الحس كما يزعم المشاهرون بل راينا رجلا يغلب تلك الملذات في طعامه ومعيشته وفي ميله الى نسائه فيحفظها بما يملك منها ولا ي أ ذ ن لها ان تسومه ض ر ي ب ة م ف ر و ض ة عليه ولو كانت هذه ا ل ض ر ي ب ة ب س ط ة في العيش قد ينالها أ ص غ ر المسلمين ولا شك في ق د ر ة النبي صلى الله عليه و س لو م عليها ل أ ر ا د رجل الجد والرصانه الملوك ذ ا الفقراء ثم يقال بمعيشة ثم إ ن ه رجل غلبته لذات حسه ونرى رجلا ت أ ل ب ت عليه ن س ا ؤ ه ل أ ن ه لا يعطيهن ا ل ز ي ن ة التي يتحلين بها لعينيه ثم يقال انه رجل غلبته لذات حسه ذلك كلام لو شاء المشاهرون أ ن يرسلوه كلاما مضحكا مستغربا لافلحوا فيما قالوه احسن فلاح او لعله اقبح فلاح ويزيد في غرابته أن الرجل ل زواجه ولا بعد زواجه فتخبط فيه ذلك الخبط الذريع م م م د كان ع ر و ف ا ل ش ب ا ب قبل قيامه بالدعوة قيامه الدينية ك أ ش ه ر ما يعرف فتى من قريش و أ ه ل م ك ة كان معروفا من صباه إ ل ى كهولته فلم يعرف عنه أ ن ه استسلم للذات الحس في ريعان صباه ولم يسمع عنه أ ن ه لها كما ي ل ه الفتيان حين كانت ا ل ج ا ه ل ي ة تبيح ما لا يباح بل عرف بالطهر و ا ل أ م ا ن ة واشتهر بالجد و ا ل ر ص ا ن ة وقام ب ا ل د ع و ة بعدها فلم يقل أ ح د من شانئيه والناعين عليه والمنقبين وراءه عن أ ه و ن الهنات تعالوا يا قوم فانظروا هذا الفتى الذي كان من ش أ ن ه مع النساء كيت وكيت يدعوكم اليوم إ ل ى ا ل ط ه ا ر ة و ا ل ع ف ة ونبذ الشهوات كلا لم يقل أ ح د هذا قط من شان ايه وهم عديد لا يحصى ولو كان لقوله موضع لجرى على لسان الف قائل ولما بنى ب أ و ل ى زوجاته خ د ي ج ة لم تكن لذات الحس هي التي سيطرت على هذا الزواج ل أ ن ه بنى بها وهي في نحو الاربعين وهو في نحو ا ل خ ا م س ة والعشرين ونيف على الخمسين و أ ت ي الفتح المبين وليس له من ز و ج ة غيرها ولا من ر غ ب ة في الزواج ب أ خ ر ى ولم يكن وفاؤه لها ب ق ي ة حياته وفاء المرء للذات حس أ و ذكرى ش ه و ة ج م ي ل ة ل أ ن ه فضلها على ع ا ئ ش ة في صباها وهي أ ح ب نسائه إ ل ي ه وكانت ع ا ئ ش ة تغار منها في قبرها فلم يكتمها قط أ ن ه يفضلها عليها قالت له م ر ة هل كانت إ ل ا عجوزا بدلك الله خيرا منها فقال لها مغضبا لا والله ما أ ب د ل ن ي الله خيرا منها آ م ن ت بي إ ذ كفر الناس وصدقتني إ ذ كذبني الناس وواستني بمالها إ ذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء فلهذا أ ح ب خ د ي ج ة ووفى لها وفضلها ولم يمح ذ ك ر ه اسباب من ن ف ه قط ق من أ ع ت ه من الزوجات الفتيات، وفاء ل ق و ل ي س تعدد لذات ولا حس، أسباب شهوة ذكرى جميلة، زوجاته ولو كانت لذات الحس هي التي سيطرت على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد و ف ا ة خ د ي ج ة لكان ا ل أ ح ج ى ب إ ر ض ا ء هذه الملذات أ ن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يجمع إ ل ي ه تسعا من الفتيات ا ل أ ب ك ا ر اللا اشتهرن ب ف ت ن ة الجمال في م ك ة و ا ل م د ي ن ة و ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة فيسرعن إ ل ي ه راضيات فخورات و أ و ل ي ا ء أ م و ر ه ن أ ر ض ى منهن و أ ف خ ر بهذه ا ل م ص ا ه ر ة التي لا تعلوها م ص ا ه ر ة لكنه لم يتزوج بكرا قط غير ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ولم يكن زواجه بها مقصودا في ب د ا ي ة ا ل أ م ر حتى رغبته فيه خ و ل ة بنت حكيم التي عرضت عليه الزواج بعد وفاة عليه عرضت خديجة بعد قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لما توفيت خ د ي ج ة قالت خ و ل ة بنت حكيم ا م ر أ ة عثمان بن مذعون للنبي أ ي رسول الله أ ل ا تتزوج قال من قالت إ ن شئت بكرا و إ ن شئت ثيبا قال ف م ن البكر قالت بنت أ ح ب الناس إ ل ي ك ع ا ئ ش ة بنت أ ب ي بكر قال ف م ن الثيب قالت س و د ة بنت ز م ع ة آ م ن ت بك واتبعت ك ثم كانت س و د ة هي أ و ل ى النساء اللاتي ب ن ا بهن بعد و ف ا ة خ د ي ج ة وكان زوجها ا ل أ و ل ابن عمها قد توفي بعد رجوعه من ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل ح ب ش ة وكانت هي من أ س ب ق النساء إ ل ى ا ل إ س ل ا م فامنت وهجرت أ ه ل ه ا ونجا بها زوجها إ ل ى ا ل ح ب ش ة فرارا من اضطهاد المشركين له ولها فلما مات لم يبق لها إ ل ا أ ن تعود إ ل ى أ ه ل ه ا ف ت ص ب أ وتؤذى أ و تتزوج بغير كفء او بكفء لا يريدها فضمها النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه ح م ا ي ة لها و ت أ ل ي ف ا ل أ ع د ا ئ ه من آ ل ه ا وكان غير هذا الزواج أ و ل ى به لو نظر إ ل ى لذات حسه ومال الى ا ل ش ه و ة وكانت للنبي ز و ج ة أ خ ر ى وسمت بالجمال والشباب وهي زينب بنت جحش ا ب ن ة عمته صلى الله عليه وسلم، التي زوجها زيدا بن ح ا ر ث ة ب أ م ر ه وعلى غير رضا منها ل أ ن ه انفت أ وهي ما هي في الحسب و ا ل ق ر ا ب ة من رسول الله أ ن يتزوجها غلام عتيق هذه أ ي ض ا لم ي ك ن سلطان بناء النبي ن للذات الحس المزعومة سلطان في بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد تطليق إياها وتعذر التوفيق وتعذر بها زيدا إياها بعد في ي ب ه م ا ولو كان للذات الحس سلطان في هذا الزواج لكان أ ي س ر شيء على النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يتزوجها ابتداء ولا يروضها على قبول زيد وهي ت أ ب ا ه فقد كانت ا ب ن ة عمته يراها من طفولتها ولا يفاجئه من حسنها شيء كان يجهله يوم عرض عليها زيدا وشدد عليها في قبوله فلما ت ج ا ف الزوجان وتكررت شكوى زيد من إ ع ر ا ض ه ا عنه وترفعها عليه و إ غ ل ا ض ه ا القول له كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها حلا ل م ش ك ل ة ب ي ت ي ة بين ربيب في م ن ز ل ة الابن و ا ب ن ة ع م ة أ ط ا ع ت ه في زواج لم ي ق ر م بالتوفيق أ م ا سائر زوجاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فما من و ا ح د ة منهن رضي الله عنهن إ ل ا كان لزواجه بها سبب من ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة أ و من ا ل م ر ؤ ة و ا ل ن خ و ة دون ما يهذر به المرجفون من لذات الحس ا ل م ز ع و م ة ف أ م س ل م ة كانت ك ه ل ة م س ن ة يوم خطبها كما قالت له م ع ت ذ ر ة إ ل ي ه ل إ ع ف ا ئ ه من تكليف نفسه أ ن يتزوجها جبرا لخاطرها بعد موت زوجها عبد الله المخزومي من جرح أ ص ا ب ه في غ ز و ة أ ح د ولما برح بها الحزن لوفاته وساها رسول الله قائلا سل الله أ ن يؤجرك في مصيبتك و أ ن يخلفك خيرا فقالت ومن يكون خيرا من أ ب ي س ل م ة ف أ وجويريه ب خطبتها لأنها تعلم أنه خير من أبي على تعلم لأنها سلمة نفسه أنه من خير ل أ ن ه ع ل م أن أبا ب ك وعمر خطباها فترفقت خطباها ف الاتذار و م أعظم المسلمين ا قدرا بنت ع د ا ل ب ب ي عليه وجويرية صلى الله عليه وسلم ن الحارث سيد قومه كانت إ ح د ى السبايا في غ ز و ة بني المصطلق فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليعتقها و ي ح المسلمين أسراهم على عبق أسراهم وسباياهم ت ف ر ج ا ع ن ه م وتآلفا و ل ل ق بنت ه م فأسلموا جميعا س و ح إسلامهم إليه رسول العودة والبقاء الله وخيرها أبوها ا حرم خ بين العودة إليه والبقاء في ف ا البقاء الله ر حرم رسول ت بنت في وحفصة عمر بن الخطاب مات زوجها فعرضها أ ب و ه ا على أ ب ي بكر فسكت وعلى عثمان فسكت وبث عمر أ س ف ه للنبي فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أ ن يضن على وليه وصديقه ب ا ل م ص ا ه ر ة التي شرف بها أ ب ا بكر من قبله وقال يتزوج ح ف ص من هو خير من أ ب ي بكر وعثمان و ر م ل ة بنت أ ب ي سفيان تركت أ ب ا ه ا لتسلم وتركت وطنها لتهاجر مع زوجها إ ل ى ا ل ح ب ش ة ثم تنصر زوجها وفارقها وهي غ ر ي ب ة هناك بغير عائل ف أ ر س ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى النجاشي في طلبها لينقذها من ضياع ا ل غ ر ب ة وضياع ا ل أ ه ل وضياع القرين فكانت ا ل ن ج د ة ا ل إ ن س ا ن ي ة باعث هذا الزواج ولم يكن له ب ع ث من ا ل م ت ع ة و ا ل ا س ت ز ا د ة من النساء وكان للنبي مقصد جليل من وراء هذا الزواج الذي لم يفكر فيه حتى أ ل ج أ ت ه ا ل ن ج د ة إ ل ى التفكير فيه وهو ان يصل بينه وبين أ ب ي سفيان ب ا س ر ة النسب عسى أ ن يهديه ذلك إ ل ى الدين بما يعطف من قلبه ويرضي من كبريائه وكان إ ع ز ا ز من ذلوا بعد ع ز ة س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم في م ع ا م ل ة جميع الناس ولا سيما النساء اللات تنكسر قلوبهن في الذل بعد فقد الحماه و ا ل أ ق ر ب ا ء ولهذا خير ا ل ص ف ي ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة س ي د ة بني ق ر ي ض ة بين أ ن يلحقها ب أ ه ل ه ا و أ ن يعتقها ويتزوج بها فاختارت الزواج منه صلى الله عليه وسلم و آ ي ة ا ل آ ي ا ت في ر ع ا ي ة الشعور ا ل إ ن س ا ن ي أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اانب صفيه بلالا ل أ ن ه مر بها و ب ا ب ن ة عمها على ق ت ل اليهود فقال له مغضبا ً أ ن ز ع ت ا ل ر ح م ة من قلبك حين تمر ب ا ل م ر أ ت ي ن على قتلاهما واحتقرتها زينب فلقبتها يوما ً ب ا ل ي ه و د ي ة فهجرها شهرا ً لا يكلمها ل ي أ خ ذ بناصر هذه الغريبه ويدفع عنها الضيم عنها تتكشف لنا م ر ا ج ع ة ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة لمحمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن هذه ا ل أ س ب ا ب وشبيهاتها من دواع اختياره لنسائه واستجماعه لهذا العدد من الزوجات في حين واحد ولا حرج كما أ س ل ف ن ا على رجل قويم ا ل ف ط ر ة أ ن يلتمس ا ل م ت ع ة في زواجه ولكن الذي حدث فعلا أ ن ا ل م ت ع ة لم تكن قط م ق د م ة في الاعتبار عند نظر النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار و ا ح د ة من زوجاته قبل ا ل د ع و ة أ و بعدها وفي إ ب ا ن الشباب أ و بعد تجاوز الكهوله وآخر ت ا المنصف هنا للذاته واحدة واحدة الحسان ما عندها متاع فإنما كان الاختيار رجل وجلس على كله من من ينتقي فرغ هي يرجوه الإيواء صورة حسب حسب حاجتهن بعد على إلى الإيواء الشريف أ و على حسب ا ل م ص ل ح ة الكبرى التي تقضي باتصال الرحم بينه وبين سادات العرب و أ س ا ط ي ن ا ل ج ز ي ر ة من أ ص د ق ا ئ ه و أ ع د ا ئ ه ولا استثناء في هذه ا ل خ ص ل ة ل ز و ج ة و ا ح د ة بين جميع زوجاته حتى التي ب ن ا فيها ف ت ا ة بكرا م و ص و م ة بالجمال وهي ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة بنت أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه إ ل ا أ ن المشاهرين المتقولين نسوا كل ح ق ي ق ة من حقائق هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة التي سجلت لنا ب أ د ق تفصيلاتها ولم يذكروا إ ل ا شيئا واحدا حرفوه عن معناه ودلالته ليفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم ما طاب لهم أ ن يفتروه وذلك ل أ ن ه جمع في وقت واحد بين تسع زوجات نسوا أ ن ه اتسم بالطهر و ا ل ع ف ة في شبابه فلم يستبح قط لنفسه ما كان شباب ا ل ج ا ه ل ي ة يستبيحونه ل أ ن ف س ه م من اللهو المطروق لكل طارق في غير م ش ق ة عندهم ولا م ع ا ب ة ونسوا أ ن ه بقي إ ل ى نحو ا ل خ ا م س ة والعشرين لم ي ت ع س ف في طلب الزواج الحلال وهو ميسر له تيسره لكل فتى وسيم حسيب منظور إ ل ي ه بين الاسر وبين ونسوا ب ي الفتيات، انه لما تزوج في تلك السن كان زواجه ب س ي د ة في ا ل أ ر ب ع ي ن اكتفى بها إ ل ى أ ن توفيت وهو يجاوز الخمسين ونسوا انه اختار أ ح س ا ب ا في ح ا ج ة إ ل ى ا ل ت آ ل ف أ و ا ل ر ع ا ي ة ولم يختر جمالا مطلوبا ل ل م ت ع ة ونسوا ان الرجل الذي وصفوه بما وصفوا من تغليب لذات الحس لم يكن يشبع في بعض أ ي ا م ه من خبز الشعير ولم يجاوز ح ي ا ة ا ل ق ن ا ع ة قط ل إ ر ض ا ء نسائه و إ ر ض ا ء نفسه ولو شاء لما كلفه إ ر ض ا ء نفسه و إ ر ض ا ؤ ه ن غير القليل بالقياس إ ل ى ما في يديه نسوا كل هذا وهو ثابت في التاريخ ثبوت عدد النساء اللاتي جمع بينهن صلى الله عليه وسلم فلماذا نسوه نسوه ل أ ن ه م أ ر ا د و ا أ ن يعيبوا وان يتقولوا وان ينحرفوا عن ا ل ح ق ي ق ة وقد كانت ر ؤ ي ة ا ل ح ق ي ق ة أ ي س ر لهم من ا ل إ غ ض ا ء عنها ولو أنهم أ ر ا د وتعمدوا و و ه ذكرها ا ل م م ي ت ع د و ا نسيانها ا ل و ج ه ة ا ل خ ل ق ي ة ونستطرد إ ل ى تعدد الزوجات من ا ل و ج ه ة ا ل خ ل ق ي ة أ و ا ل أ د ب ي ة فلا نطيل فيها ل أ ن ن ا نقصر هذا الكتاب على ع ب ق ر ي ة محمد وما له اتصال بجوانب هذه ا ل ع ب ق ر ي ة في تعدد مناحيها ولم نرد به أ ن نتناول ح ك م ة ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في تفصيلها ولا مسوغات ا ل أ ص و ل ا ل د ي ن ي ة على اختلافها ف أ و ج ز ما نقوله في تعدد الزوجات من الوجهه ا ل خ ل ق ي ة أ و ا ل أ د ب ي ة أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يجعله ح س ن ة م ط ل و ب ة لذاتها أ و مباحا يختاره من يختاره وله م ن د و ح ة عنه و إ ن م ا جعله ض ر و ر ة يعترف بها الرجل وتعترف بها ا ل أ م ة في بعض ا ل أ ح و ا ل ل أ ن ه ا خير من ضرورات ولا ينكر هذا الا متعنت يصدم الحقائق ويتجاهل المحسوس الماثل للعيان ففي ح ي ا ة محمد ا ل خ ا ص ة لا ينكر أ ح د أ ن بناءه بنسائه قد كان خيرا من ا ل إ خ ل ا ء بينهن وبين ا ل ت أ ي م و ا ل م ذ ل ة والرجعه إ ل ى الكفر والضلاله وكان خيرا من قطع تلك ا ل آ س ر ة التي وصلت بينه وبين البيوت والعشائر فكان لها ما كان من فضل في نفع الدين والمتدينين به وهي ض ر و ر ة ي ل ج أ إ ل ى الاعتراف بها كل مسؤول عن شؤون أ م ة بل أ م م تمارس ا ل ح ي ا ة الدنيا وكل إ م ا م عليم بطبائع الناس أ م ا ا ل ض ر و ر ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ا ل ع ا م ة فقد اعترفت بها الشرائع ا ل م د ن ي ة ا ل ح د ي ث ة جميعا ثم تحللت منها ب إ ب ا ح ة الزنا وعلاج م ش ك ل ة الزواج بحل خارج عن نطاق الزواج أ و خارج عن نطاق البيت و ا ل أ س ر ة ولو اهتدت هذه الشرائع ا ل م د ن ي ة إ ل ى حل أ خ ي ر من هذا لجاز لها أ ن تنكر تعدد الزوجات وتنكر أ ن ه ض ر و ر ة أ ك ر م من ضرورات فلا شك أ ن الجمع بين ا ل م ر أ ة العقيم أ و ا ل م ر أ ة ا ل م ر ي ض ة وبين غيرها أ ك ر م لها وللمجتمع من نبذها في معترك هذه الدنيا الضروس بغير ولد وبغير زوج وبغير عاصم ثم هو أ ك ر م للزوج نفسه وهو كائن حي يريد أ ن يصل ما بينه وبين ا ل ح ي ا ة ب ذ ر ي ة ص ا ل ح ة هي الغرض ا ل أ ك ب ر من كل زواج ولولاها ل ن ت ق د في المجتمع ا ل إ ن س ا ن ي أ س ا س كل زواج ولا شك أ ن الجمع بين ا ل م ر أ ة المزهود فيها وبين ز و ج ة أ خ ر ى أ ك ر م لها و أ ص ل ح من الجمع بينها وبين خ ل ي ل ة أ و ع د ة خليلات ولا شك أ ن تسهيل الزواج و ب خ ا ص ة في أ و ق ا ت الحروب التي ينقص فيها الرجال أ ك ر م للمجتمع ا ل إ ن س ا ن ي و أ ص ل ح من تسهيل العلاقات ا ل أ خ ر ى التي لا تنفع النوع ولا تنفع ا ل أ خ ل ا ق ولا ترفع م ك ا ن ة ا ل م ر أ ة في ع ص م ة رجل أ و في متناول كثير من الرجال هذا شيء جائز بل هذا شيء أ ك ث ر من جائز ل أ ن ه واقع لا محيد عنه ولا ح ي ل ة فيه وغير ملوم من يواجهه بحل أ ك ر م من حلول شتى بل اللوم عليه أ ن ينظر في شؤون العالم ثم يغمض عينيه عن حقائقه التي تصدم كل عين ومن يسوس تروقه وترضيه وليس من العالم من أن السهل أراد خياله بالفضائل التي السهل على عليه في أ ن يخلق العالم الذي يساس له ويرضى ب م ر ت ض ا ه وقد علم هذا كل رجل واجهته م ش ك ل ة و ا ح د ة من المشكلات التي واجهت محمدا بادئ ا ل ر أ ي على غير مثال سابق يحتذيه إ ل ا ما ألهمه الهمه ل ا ا نابليون في عصرنا الحديث؟ وإنما نضرب المثل صنع نضرب بنابليون ن ل في أ حضر الله ن ق ا ا ا ب في أ ط و والعادات ا ر ي ش ب نشأة الدين في أيام الدعوة المحمدية في ونعني به ا ل ث و ر ة ا ل ف ر ن س ي ة وحضر انحدارا في ا ل أ خ ل ا ق و ا ل آ د ا ب يشبه الانحدار الذي أ ص ي ب به العرب في أ و ا خ ر عهد ا ل ج ا ه ل ي ة و أ س س د و ل ة ونظر في سن قانون وحاول ضروبا من ا ل إ ص ل ا ح نابليون قد طلق ا م ر أ ت ه و أ ك ر ه أ ح ب ا ر ا ل م س ي ح ي ة على قبول هذا الطلاق وقد اشتهرت له علاقات بخليلات متعددات غير الخليلات المجهولات ونابليون يقول عن ا ل م ر أ ة لقد صنعت كل ما وسعني أ ن أ ص ن ع لتحسين حال أ و ل ئ ك المساكين ا ل أ ب ي ا ء أ ب ن ا ء الزنا إ ل ا أ ن ك لا تستطيع أ ن تصنع لهم الشيء الكثير دون مساس بقواعد الزواج و إ ل ا أ ح ج م الناس عن الزواج إ ل ا القليل ولقد كان للرجل في العهد القديم س ر ي ا ت إ ل ى جانب الزوجات ولم يكن أ ب ن ا ء الزنا محتقرين بين الناس احتقارهم اليوم إ ن ه لمن المضحك أ ن يحظر على الرجل الزواج ب أ ك ث ر من و ا ح د ة فتحمل هذه ا ل ز و ج ة ا ل و ا ح د ة و ك أ ن الرجل في أ ث ن ا ء حملها أ ع ز ب أ و عقيم واليوم لا سريات للرجال ولكنهم يعاشرون الخليلات وهن أ ق د ر على التبديد و ا ل إ ف س ا د إ ن ه م في فرنسا يخولون النساء فوق حقهن من التعظيم و إ ن م ا الواجب الا ينظر إ ل ي ه ن ك أ ن ه ن مساويات للرجال فما هن في ا ل ح ق ي ق ة إ إلا ل الات آ ل إ خ ر ا ج ا ل أ ط ف ا ل وقد تمردن في إ ب ا ن ا ل ث و ر ة وعقدن الجماعات ل أ ن ف س ه ن وبدا لهن أ ن يؤلفن فرقا منهن في الجيش وكان لا بد من صدهن ل أ ن المجتمع ا ل إ ن س ا ن ي ع ر ض ة للخلل والفوضى إ ذ ا تركت النساء ح ا ل ة الاعتماد على الرجال وهي مكانهن الحق في ا ل ح ي ا ة نعم إ ن المجتمع لوشيك إ ذ ن أ ن يتمزق بددا بغير انتهاء وعلى جنس من الجنسين أ ن يخضع ل ل آ خ ر ل م ح ا ل ة ف إ ذ ا نشبت الحرب بينهما فلن تكون كحرب ا ل أ غ ن ي ا ء والفقراء أ و حرب البيض والسود أ ل ا و إ ن الطلاق لاضر ب ا ل م ر أ ة دون مراء فالرجل الذي يجمع بين زوجات لا يبدو عليه من ذلك أ ث ر كالاثر الذي يبدو على ا ل م ر أ ة بعد التزوج ب ع د ة رجال إ ن ه ا تضمحل إ ذ ن كل ل ض م ح ل ا ل كذلك اعترف نابليون بالضرورات ا ل ز و ج ي ة في العصر الحديث فكيف اعترف بها لينين في ا ل ث و ر ة الكبرى بعد ا ل ث و ر ة ا ل ف ر ن س ي ة حل م ش ك ل ة الزواج بحل ر ا ب ط ة الزواج فلا ر ا ب ط ة بين ا ل ز و ج ي ة أ و ث ق من ر ا ب ط ة الرفيقين في الفندق أ و الطريق وليس اعجب ممن جعل الزواج ش ر ي ع ة م ل ا ئ ك ة إ ل ا الذي جعله على هذا النحو ش ر ي ع ة عجماوات و ت ع ق ب ة ل ز و ج ا ولا والسلام الزوجية الفصل عن النبي عليه الصلاة هذا حياته نختم عن في قبل أ ن نعرض ل ع ق و ب ة الزوجات في ا ل إ س ل ا م و ل ل ع ق و ب ة التي اختارها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ع ق و ب ة الرجل ل ا م ر أ ت ه في ح ا ل ة الغضب كمحاسنته لها في ح ا ل ة الرضا كلاهما ميزان صادق لمكانتها عنده و م ك ا ن ة ا ل م ر أ ة ع ا م ة في تقديره و ا ل ق ر آ ن ينص على العقوبات ا ل س ا ئ غ ة في ح ا ل ة النشوز وهي ا ل ع ذ ة والهجر في المضاجع والضرب والتسريح ب إ ح س ا ن والتي تخافون نشوزهن فعظوهن و ه ج ر و ه ن في المضاجع واضربوهن ف إ ن أ ط ع ن ك م فلا تبغوا عليهن سبيلا و إ ذ ا طلقتم النساء فبلغن أ ج ل ه ن ف أ م س ك و ه ن بمعروف أ و سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجه من زوجاته دخل بها وعاشرها ولم, ولم يروى عنه قط انه ضرب او نهر خادما فضلا عن زوجه بل روي عنه ما ينفي ذلك مما عاشروه ولازموه بل كان عليه الصلاه والسلام يكره ضرب النساء ويعيبه كما قال أ م ا يستحي أ ح د ك م أ ن يضرب ا م ر أ ت ه كما يضرب العبد يضربها أ و ل النهار ثم يجامعها آ خ ر ه فما نص ا ل ق ر آ ن عليه من ع ق و ب ة الضرب ف إ ن م ا نص عليه لعلاج النشوز الذي لا يستقيم بغيره وقيده المفسرون بشروط تمنع ا ل إ ي ذ ا ء وتحصره في القدر الذي يستقيم عليه الجزاء ف غ ا ي ة ما يفهم من ذكر الضرب بين العقوبات أ ن بعض النساء ي ت أ د ب ن به ولا ي ت أ د ب ن بغيره وقد يعلم الكثيرون أ ن هؤلاء النساء لا يكرهنه ولا يسترذلنه وليس من الضروري أ ن يكون من أ و ل ئ ك العصبيات المريضات اللائي يشتهين الضرب كما يشتهي بعض المرضى أ ل و ا ن العذاب إ ن م ا ا ل ع ق و ب ة التي اثرها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هي الهجر الطويل أ و القصير بعد ا ل ل ع ظ ة والعتاب الجميل والهجر ولاسيما الهجر في المضاجع ع ق و ب ة ن ف س ي ة ب ا ل غ ة وليست كما يسبق إ ل ى بعضهم ع ق و ب ة ح س ي ة تؤلم ا ل م ر أ ة لما يفوتها من سرور و م ت ع ة ف إ ن فوات السرور و ا ل م ت ع ة أ ي ا م ا لا يؤلم ا ل م ر أ ة هذا ا ل إ ل ا م الذي يجعل الهجر في المضاجع من أ ص ع ب العقوبات دون الطلاق قال ا ل أ س ت ا ذ رشيد رضا رحمه الله في كتابه نداء للجنس اللطيف أ م ا الهجر فهو ضرب من ضروب ا ل ت أ د ي ب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره إ ي ا ه ا ولا يتحقق هذا بهجر المضجع نفسه وهو الفراش ولا بهجر ا ل ح ج ر ة التي يكون فيها ل ل ض ج ا ع و إ ن م ا يتحقق بهجر الفراش نفسه وتعمد هجر الفراش أ و ا ل ح ج ر ة ز ي ا د ة في ا ل ع ق و ب ة لم ي أ ذ ن بها الله تعالى وربما يكون سببا ل ز ي ا د ة الجفوه وفي الهجر في المضجع نفسه م ع ن ا لا يتحقق بهجر المضجع أ و البيت الذي هو فيه ل أ ن الاجتماع في المضجع هو الذي يهيج شعور ا ل ز و ج ي ة فتسكن ا ل نفس كل من الزوجين إ ل ى ا ل آ خ ر ويزول اضطرابها الذي أ ث ا ر ت ه الحوادث قبل ذلك ف إ ذ ا هجر الرجل ا ل م ر أ ة و أ ع ر ض عنها في هذه ا ل ح ا ل ة رجع يدعوها ذلك الشعور والسكون النفسي إ ل ى سؤاله عن السبب ويهبط بها من نجز ا ل م خ ا ل ف ة إ ل ى صف ا ل م و ا ف ق ة و ك أ ن ي بالقارئ وقد جزم ب أ ن هذا هو المراد و إ ن كان مثلي لم يره ل أ ح د من ا ل أ م و ا ت ولا ا ل أ ح ي ا ء والذي نراه أ ن ا ل أ س ت ا ذ رحمه الله قد أ خ ط أ ه المراد الدقيق من هذه ا ل ع ق و ب ة ا ل ن ف س ي ة و أ ن ا ل ح ك م ة في إ ث ا ر ه ا أ ع م ق جدا من ظاهر ا ل أ م ر كما ر آ ه ا ل أ س ت ا ذ ف أ ب ل غ العقوبات ولا ريب هي ا ل ع ق و ب ة التي تمس ا ل إ ن س ا ن في غروره وتشككه في صميم كيانه في ا ل م ز ي ة التي يعتز بها ويحسبها مناط وجوده وتكوينه و ا ل م ر أ ة تعلم أ ن ه ا ض ع ي ف ة إ ل ى جانب الرجل ولكنها لا ت أ س ى لذلك ما علمت أ ن ه ا ف ا ت ن ة له و أ ن ه ا غالبته بفتنتها و ق ا د ر ة على تعويض ضعفها بما تبعثه فيه من شوق إ ل ي ه ا و ر غ ب ة فيها فليكن له ما شاء من ق و ة فليس ما تشاء من سحر و ف ت ن ة وعزاؤها ا ل أ ك ب ر عن ضعفها أ ن فتنتها لا تقاوم وحسبها أ ن ه ا لا تقاوم بديلا من ا ل ق و ة و ا ل ض ل ا ع ة في ا ل أ ج س ا د والعقول ف إ ذ ا قاربت الرجل م ض ا ج ع ة له وهي في أ ش د حالاتها إ غ ر ا ء ب ا ل ف ت ن ة ثم لم يبالها ولم يؤخذ بسحرها فما الذي يقع في وقرها وهي تهجس بما تهجس به في صدرها أ ف و ا ت سرور أ ح ن ي ن إ ل ى السؤال و ا ل م ع ا ت ب ة كلا بل يقع في وقرها أ ن تشك في صميم أ ن و ث ت ه ا و أ ن ترى الرجل في أ ق د ر حالاته جديرا بهيبتها و إ ذ ع ا ن ه ا و أ ن تشعر بالضعف ثم لا تتعزى ب ا ل ف ت ن ة و ب غ ل ب ة ا ل ر غ ب ة فهو مالك أ م ر ه إ ل ى جانبها وهي إ ل ى جانبه لا تملك شيئا إ ل ا أ ن تثوب إ ل ى التسليم وتفر ا ل من هوان سحرها في نظرها قبل فرارها من هوان سحرها في نظر مضاجعها فهذا ت أ د ي ب نفس وليس ب ت أ د ي ب جسد بل هذا هو الصراع الذي تتجرد فيه ا ل أ ن ث ى من كل سلاح ل أ ن ه ا جربت أ م ض ى سلاح في يديها فارتدت بعده إ ل ى ا ل ه ز ي م ة التي لا تكابر نفسها فيها ف إ ن م ا تكابر ضعفها حين تلوذ بفتنتها ف إ ذ ا لاذت بها فخذلتها فلن يبقى لها ما تلوذ به بعد ذلك وهنا ح ك م ة ا ل ع ق و ب ة ا ل ب ا ل غ ة التي لا تقاس بفوات م ت ع ة ولا باغتنام ف ر ص ة للحديث والمعاتبه إ ن م ا ا ل ع ق و ب ة ابطال العصيان ولا يبطل العصيان بشيء كما يبطل ب إ ح س ا س العاصي غ ا ي ة ضعفه و غ ا ي ة ق و ة من يعصيه والهجر في المضاجع هو م ث ا ب ة الرجوع إ ل ى هذا ا ل إ ح س ا س على أ ن عقاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لزوجاته كان من ا ل ن د ر ة بحيث لا يذكر لولا ما تعود المسلمون من ذكر كل ك ب ي ر ة و ص غ ي ر ة في حياته ا ل خ ا ص ة و ا ل ع ا م ة على السواء وهذا مع طول ا ل ع ش ر ة وتعدد الزوجات و ك ث ر ة الحوادث الجسام و ق ل ة النسل الذي يصل المقطوع و ي ر أ ب المصدوع وكان معظم عقابه أ ش ب ه بعقاب نبي لمسلمات منه بعقاب زوج لزوجات وهو في حالتي ي ق ا ب ه و إ ح س ا ن ه إ ن س ا ن على أ ك م ل ما يكون ا ل إ ن س ا ن من ر ح م ة و ك ي ا س ة و إ ن ص ا ف و إ ذ ا حارت ا ل أ د ل ة في قوام تلك ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة فالدليل الذي لا يحار أ ن ينقضي نحو أ ر ب ع ي ن س ن ة عليها وهي على ذلك الصفاء والولاء الذي لم يعرف مثله في علاقات الرجال والنساء هذه ح ي ا ة ز و ج ي ة لا تقوم على الحس و ا ل م ت ع ة ولن تدوم ذلك الدوام لو كان لها قوام غير م و د ة القلوب و ر ا ح ة النفوس وحب الخير و م ب ا د ل ة العطف والتعظيم الأب، الأبوة الروحية والأبوة النوعية. حفظ النوع سر من أسرار الحياة الكبرى التي صعبت عن الفهم، وحارت في تعليلها عقول الأساطين من أهل العلم والحكمة، وهو لا ريب يجري على قانون مضطرد في جميع طبقات الأحياء. عقول أهل على صعبت ريب وهو سر يجري مضطرد حفظ في في جميع من عن من و إ ن كنا نحن لا نعلم كنهه ولا نسبر عمقه ولا نزيد عن استقصاء بعض الملاحظات التي تقارب ا ل ح ق ي ق ة أ و هي أ ق ر ب ما نستطيع الوصول إ ل ي ه و أ ه م هذه الملاحظات ا ل ت ق ر ي ب ي ة أ ن ه يجري على س ن ة ا ل م ك ا ف أ ة والتعويض في معظم حالاته فيقابل النقص في جانب ب ا ل ز ي ا د ة في جانب آ خ ر ويقابل القصور في م ز ي ة من المزايا ب ا ل إ ت ق ا ن في م ز ي ة أ خ ر ى ع ر ض ة للعطب الكثير في طور ا ل و ل ا د ة و ا ل ح ض ا ن ة فيقابل هذا أ ن ا ل أ ح ي ا ء السفلى ترسل ذرياتها ب ا ل أ ل و ف و أ ل و ف ا ل أ ل و ف فيبقى منها القليل الكافي لدوام النوع بعد فناء الكثير و ا ل أ ح ي ا ء العليا يقل عدد المولود منها في البطن الواحد فيقابل هذا أ ن تطول حضانتها و ا ل ع ن ا ي ة بها وتجد من وسائل ا ل ص ي ا ن ة ما يعوض ا ل ك ث ر ة في ا ل أ ح ي ا ء السفلى ويغلب أ ن يزيد النسل حين تكون ز ي ا د ة النسل هي ا ل و س ي ل ة ا ل و ح ي د ة التي يستطيعها الفرد ل خ د م ة نوعه وضمان دوامه ف إ ذ ا تيسرت للفرد وسائل م خ ت ل ف ة ل خ د م ة نوعه فقد يجوز ذلك على نسله وينتقص من قسمته في أ ب ن ا ئ ه ك أ ن م ا خ د م ة النوع ض ر ي ب ة م ف ر و ض ة على كل فرد في ص و ر ة من الصور ف إ ذ ا أ د ا ه ا في ص و ر ة أ ع ف ي منها في الصور ا ل أ خ ر ى أ و ك أ ن م ا هي مواهب وأرزاق لا يستوفيها الفرد الواحد إ ل ا بثمن غال يحسب عليه ويؤدي حسابه للنوع على نحو من ا ل أ ن ح ا ء و ا ل إ ن س ا ن هو أ ق د ر المخلوقات ا ل ح ي ة على خ د م ة نوعه بوسائل ك ث ي ر ة لا تنحصر في تحديد النسل و ز ي ا د ة عدده فهل يجوز لنا أ ن نقول إ ن العظماء الذين حرموا النسل قد أ د و ا ضريبتهم ب إ ص ل ا ح شؤون الناس فلم ي ب ق من اللازم المفروض عليهم أ ي يؤد هذه ا ل ض ر ي ب ة من طريق ا ل ذ ر ي ة إ ن قلنا ذلك ف إ ن ما نقوله على سبيل ا ل م ل ا ح ظ ة التقريبيه ة التي أشرنا ل ي إ التي و ا نبلغ ب ل الملاحظة فوق مبلغها ل ك ا من فوق ق ي ن ا ل مبلغها ل ذ ي فغاية تستحقه تستوقف أنها عندنا ا ن ظ ر للتأمل والمراجعة ولا تفضي ب ن ا إلى اليها ج ز م أو إلى ل ل ا ت غ فبعض العظماء من أكبر خدام النوع لم يتزوجوا م أ ن ب ي ء معظمون لا شك في سيرتهم من هذه ا ل ن ا ح ي ة كعيسى عليه السلام وبعض العظماء الذين تزوجوا لم يرزقوا ا ل ذ ر ي ة أ و رزقوا ذ ر ي ة كلها إ ن ا ث أ و رزقوا من ا ل إ ن ا ث والذكور ولم يعيشوا أ و عاشوا ولم يعمروا ولا كانوا على ح ا ل ة م س ت ح ب ة من ا ل ص ح ة و ا ل ن ج ا ب ة وتواريخ العظماء في جميع نواحي ا ل ع ظ م ة وفي جميع ا ل أ م م وفي جميع العصور ح ا ف ل ة بالشواهد التي تعزز تلك ا ل م ل ا ح ظ ة وتجعلها خ ل ي ق ة ب ا ل ت أ م ل و ا ل م ر ا ج ع ة يدخل فيها القديسون كما يدخل فيهم الحكماء ويدخل فيهم العلماء كما يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون ويدخل فيهم ا ل ق ا د ة العسكريون والسياسيون ولا يصعب على أ ح د أ ن يدير بصره إ ل ى ف ت ر ة من الزمن في بلد قريب يعرفه حق ا ل م ع ر ف ة ليشاهد مصداق ذلك في نفر من عظمائه ومشهوريه وحسبنا في مصر أ س م ا ء جمال ومحمد الدين الأفغاني ومحمد عبده و س ع وعبد د د زغلول الله ن ي م ومصطفى ك ا م ومصطفى فهمي ومحمود سامي إبراهيم الملاحظة نتأمل مغزاها ل البارودي لنا تلك وحافظ وأن فإذا نقف عند جاز أن وجاز لنا أ ن نفهم أ ن إ ص ل ا ح شؤون النوع ا ل إ ن س ا ن ي ض ر ي ب ة تغني عن ض ر ي ب ة ا ل ذ ر ي ة في بعض ا ل أ ح و ا ل ف إ ن ترانا نجد تلك ا ل ض ر ي ب ة في أ ر ف ع ح ا ل ة و أ غ ل ى ق ي م ة إ ن لم نجدها في ر س ا ل ة ن ب و ي ة تتناول ا ل أ ج ي ا ل بعد ا ل أ ج ي ا ل وتتناول الملايين في كل جيل و أ ي أ ب و ة إ ن س ا ن ي ة تغني عن أ ب و ة اللحم والدم كما تغني أ ب و ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي يتكفل ب ت ر ب ي ة ا ل أ ر و ا ح في أ م ت ه وفي أ م م لا يلقاها في زمانه و أ م م لا تزال تستجد بعد زمانه إلى أقصى الى م ا هذا الأبوة ن نذكر حين نذكر حظ محمد من الأبوة الروحية ومن الأبوة ومن النوعية و ت ك ا ف في ؤ ا الجانبين جديرا بالملاحظة والاعتبار ألا ما أ ث ق ل ل ثمن ا إ ص ل الزمان ح أ ا ما أحق المصلحين بالتمجيد ا أحق وحسن ل ج ا ء ف ح م د ل أ ب ك ا أصلح الآباء ثم فجع في بنيه ف ج ي ع ة لا ي د ا ر فيها أ ل م ا ل إ ن س ا ن إ ل ا صبر ا ل أ ن ب ي ا ء ومن الناس من لا يكون صديقا صالحا ولا سيدا صالحا ولا زوجا صالحا ولكنه أ ب صالح بر ببنيه ل أ ن الرحم بين ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ب ن ا ء أ د ن ى ا ل أ ر ح ا م إ ل ى ا ل م و د ة و أ ح ر ا ه ا بتحريك ا ل ش ف ق ة فيمن لا يشفق على أ ح د فكيف تكون ا ل أ ب و ة في نفس صلحت للصداقه وصلحت ل ل س ي ا د ة وصلحت ل ل ز و ج ي ة ل أ ن ه ا تصلح للعطف الذي يعم القريب والغريب ويشمل القوي والضعيف ذلك أبو نعلم كيف يفرح بأبنائه ونعلم أولئك الأبناء الراجح العطف الأبوي كيف كيف أبو بأبنائه أن ومن يحزن حين يفجع يفرح في أولئك الأبناء. ومن الراجح أن العطف الأبوي لم يتمثل قط في مولد أ ح د من أ ب ن ا ء محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما تمثل في مولد ابنه الذي سماه باسم جده ا ل أ ك ب ر أ م ل ا في أ ن يصبح بعده خليفته ا ل أ ك ب ر ولعل العطف ا ل أ ب و ي قد تمثل في ت ش ي ع هذا الطفل الصغير أ ش د من تمثله في استقباله يوم ميلاده كانت أ س ب ا ب ك ب ي ر ة توحي إ ل ى قلب محمد العظيم شوقه الطويل إ ل ى استقبال ذلك الوليد كان منها أ ن م ح م د عربي يحرص على ا ل ذ ر ي ة من بعده كحرص كل رجل من أ ب ن ا ء القبائل و أ ص ح ا ب ا ل ع ص ب ي ة هم فخورون بالنسب فخورون ب ا ل ذ ر ي ة يحفظون س ي ر ة السلف ويتوقون إ ل ى استبقاء الخلف على نحو لا يعهده الحضريون وان كان حب ا ل ذ ر ي ة ف ط ر ة م ر ك ب ة في جميع ا ل ت ب ا ع ومحمد كان يحب التكاثر لنفسه ويحبه ل أ م ت ه ويوصي المسلمين أ ن يستكثروا من النسل ما استطاعوا ليفاخر بهم ا ل أ م م ع ف ر ة و ع ز ة فاشتياقه إ ل ى ا ل ذ ر ي ة من الذكور خ ل ي ق ة ع ر ب ي ة تقترن ب ا ل خ ل ي ق ة ا ل إ ن س ا ن ي ة و ا ل خ ل ي ق ة ا ل ن ب و ي ة فتزداد ق و ة على قوتها التي ركبت في جميع ا ل ت ب ا ع وكان من أ س ب ا ب هذا الشوق القوي طول العهد ب ا ل أ ب ن ا ء بعد من ولدتهم له ا ل س ي د ة خ د ي ج ة رضي الله عنها وشماته اناس من شانئيه سماه بعضهم ب ا ل أ ب ت ر لانقطاع معظم نسله وفي ذلك نزول ا ل آ ي ة الكريمه ة إن شانئك و الأبتر فقد مضى أ ك ث ر من عشرين س ن ة لم تلد له في خلالها ز و ج ة من زوجاته ومات في هذه ا ل ف ت ر ة كل أ و ل ا د ه ما عدا ف ا ط م ة رضي الله عنها التي ماتت بعده بقليل مات القاسم والطاهر طفلين وماتت زينب و ر ق ي ة و أ م كلثوم بعد أ ن تزوجن ولم يتعوض من فقدهن ما يعزيه بعض العزاء ف ج ي ع ة تضاعف الشوق إ ل ى الوليد ا ل م أ م و ل وطول انتظار يضاعف الحب له كما يضاعف الشوق إ ل ي ه ولسنا ندري لم طالت ا ل ف ت ر ة التي مضت على أ ز و ا ج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جميعا بغير ا ل ذ ر ي ة ولكننا لا نستبعد تعليلها باجتماع المصادفات التي لا يندر أ ن تجتمع في أ م ث ا ل هذه ا ل أ ح و ا ل ف ع ا ئ ش ة البكر التي لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها قد مات عنها صلى الله عليه وسلم وهي دون العشرين وهي سن قد تبلغها ا ل م ر أ ة ولا تلد و إ ن كانت ولودا فيما بعدها أ م ا أ ز و ا ج ه ا ل أ خ ر ي ا ت اللائي تزوجن قبله فلا نعلم من أ خ ب ا ر ه ن أ ن ه ن أ ع ق ب ن ل أ ز و ا ج ه ن ا ل أ و ل ي ن خلفا غير ر م ل ة أ م ح ب ي ب ة وهند بنت أ م ي ا ل م خ ز و م ي ة وهذه كانت م س ن ة يوم بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمر لا يستغرب فيه امتناع ا ل و ل ا د ة فكلهن ما عدا هاتين لم يلدن للنبي ولا لزوج قبله واجتماع هذه ا ل م ص ا د ف ة ليس ب ا ل ع ج ي ب ة ا ل م ع ض ل ة التي يصعب تعليلها إ ذ ا تذكرنا أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد توخى في اختيارهن تلك ا ل أ غ ر ا ض ا ل ع ا م ة التي أ ج م ل ن ا ه ا في الفصل السابق ولم يتحرى منها النسل خ ا ص ة وهي ا ل إ ي و ا ء الشريف و ا ل م ص ا ه ر ة وبعضهن بل معظمهن قد ل ق ي ن من الشدائد والمخاوف وعناء ا ل ه ج ر ة ا ل ب ع ي د ة ما يعقم الولود ف إ ذ ا أ ض ف ن ا إ ل ى ذلك م ع ي ش ة ا ل ك ث ا ف و ض ر ي ب ة ا ل ع ظ م ة ا ل ن ب و ي ة التي أ ش ر ن ا إ ل ي ه ا على سبيل الاحتمال واشتغال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما بين الخمسين والستين بتعزيز الدين وقمع الفتن ودرء ا ل أ خ ط ا ر لم يكن فهم تلك ا ل ظ ا ه ر ة ا ل ح ي و ي ة ب ا ل أ م ر ا ل ع ص ي على التعليل حزن حتى زواج النبي من الأبوة طال اشتياق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوليد المأمول وتجدد اشتياقه في أثر كل زواج. حتى جاءته مارية القبطية عليه إلى كل أثر بعيد وتجدد قطر في ومن معدن غير المعدن الذي يختار ل إ ي و ا ء المحزونات وتقريب ا ل أ س ر والعصبيات فبشرت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ذ ر ي ة لعله غلام واجتمع في هذه ا ل ب ش ا ر ة اشتياق أ ك ث ر من عشرين س ن ة ورجاء لا ينتهي بانتهاء الزمان وولد إ ب ر ا ه ي م و ل د الطفل الذي نظر أ ب و ه إ ل ي ه يوم مولده فامتد به ا ل أ م ل مئات السنين بل أ ل و ف السنين وتخير له الاسم الذي وراءه أ ع ق ا ب ا ك أ ع ق ا ب جده ا ل أ ع ل ى ليكون أ ب ا ويكون له أ ح ف ا د ويكون ل أ ح ف ا د ه من بعدهم أ ح ف ا د ثم مات ذلك الطفل الصغير ومات ذلك ا ل أ م ل الكبير مات كلاهما والاب في الستين أ ي ص د م ة في ختام العمر أ ي أ م ل في ا ل ح ي ا ة الدين قد تم وهذه ا ل آ ص ر ة قد انقطعت فليس في ا ل ح ي ا ة ما يستقبل وينتظر كل ما فيها ل ل إ ش ا ح ة و ا ل إ د ب ا ر مات الطفل ولما يدرك السنتين مصاب صغير إ ن كانت المصائب تقاس بسنوات المفقودين ولكن المصائب في ا ل أ ع ز ا ء إ ن م ا تقاس بمبلغ عطفنا عليهم والصغير أ ح و ج إ ل ى العطف من الكبير المستقل ب ش أ ن ه و إ ن م ا تقاس بمبلغ تعويلهم علينا وتعويل الصغير على وليه أ ك ب ر من تعويل الكبير و إ ن م ا تقاس بمبلغ ا ل أ م ل فيهم و ا ل أ م ل يطول في ب د ا ء ة الطريق وقد يقصر في منتصف الطريق إ ن م ا تقاس الام المفقودين ب أ ع م ا ر الفاقدين و أ ي مصاب أ ف د ح من مصاب الستين وما بعدها في ا ل أ م ل الوحيد الواصل بينها وبين الزمان ماضيه و آ ت ي ه ما تخيلت محمدا في موقف أ د ن ى إ ل ى القلوب ا ل إ ن س ا ن ي ة من موقفه على قبر الوليد الصغير ذرف ا العينين مكذوم الوجد ضارعا إ ل ى الله نفس قد نفثت الرجاء في نفوس ا ل أ ل و ف بعد ا ل أ ل و ف وهي في ذلك الموقف قد انقطع لها رجاء عزيز رجاء واسفاه لا يحييه كل ما ينفثه المصلح في الدنيا من رجاء و ك أ ن ي بمحمد كان يومئذ أ ق ر ب إ ل ى قلوب الخالفين من بعده مما كان مع الجالسين حوله ومع أقرب الناس إليه. كان اقرب ل إليه ن كان ا س أ الناس إ ل ي ه زوجاته أ م ه ا ت المسلمين وكن ا يحببنه غ ا ي ة ما يحب النساء ا ل أ ز و ا ج ولكن حبهن إ ي ا ه لم يكن في هذا الموقف من المقربات العاطفات ل أ ن ه حب أ ث ا ر غيرتهن من أ م الوليد ا ل م أ م و ل فاحتجب من عطفهن بمقدار تلك ا ل غ ي ر ة وبمقدار ذلك الحب ولا لوم عليهن فيما طبع عليه ا ل إ ن س ا ن وفيما لا يقصدنه ولا يقدرن عليه وكان أ ق ر ب الناس إ ل ي ه أ ص ح ا ب ه الخاشعون بين يديه وكان إ ك ب ا ر ه م لسيد ا ل أ ن ب ي ا ء ينسيهم أ ن ه أ ب من ا ل آ ب ا ء بل إ ن ه أ ب أ ر ح م من سائر ا ل آ ب ا ء ظنوا أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يحزن كما ظن قوم أ ن ا ل ش ج ا ع لا يخاف ولا يحب ا ل ح ي ا ة و أ ن الكريم لا يعرف ق ي م ة المال لكن القلب الذي لا يعرف ق ي م ة المال لا فضل له في الكرم والقلب الذي لا يخاف لا فضل له في ا ل ش ج ا ع ة وفي ا الذي لا يحزن لا ل ل ق ب يحزن، ض ل له ف الصبر، إ ن م ا الفضل في الحزن والغلبة في ع ل الخوف والسمو عليه، ي وفي وفي ه م ع ر ف ة المال و ا ل إ ي ث ا ر عليه وفضل النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته وفي أ ب و ت ه أ ن ه حزن وبكى وتلك هي ا ل ص ل ة بينه وبين قلب ا ل إ ن س ا ن وبينه وبين الناس واي نبي تنقطع بينه وبين القلب ا ل إ ن س ا ن ي ص ل ة كهذه ا ل ص ل ة التي تجمع أشتاة القلوب تجمع روى أ س ا م ه بن زيد أ ن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ت إ ل ي ه أ ن ابنتي قد حضرت فاشهدنا ف أ ر س ل إ ل ي ه ا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن لله ما أ خ ذ وما أ ع ط ى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر ف أ ر س ل ت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تضطرب ف ف ا د ت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه ر ح م ة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إ ل ا الرحماء ما هذا يا رسول الله هذا رسول الله في أ ص د ق ما تكون عليه ر س ا ل ة الرسل في ا ل ر ح م ة وفي ا ل أ ص ر ة ا ل إ ن س ا ن ي ة وغير هذا لن يكون ومحمد قد اتقى ر ؤ ي ة طفل يموت لابنته وهو كهل غير يائس من ا ل ذ ر ي ة فكيف يكون حزنه على ف ل ذ ة كبده إ ب ر ا ه ي م وهو بعده ذاهب الرجاء في ا ل أ ب ن ا ء لقد كان حزنه لموته بمقدار فرحه بمولده وكان فرحه بمولده بمقدار أ م ل ه فيه واشتياقه إ ل ي ه و إ ن العطف ا ل إ ن س ا ن ي كله ليتجه إ ل ى تلك النفس ا ل ز ك ي ة وهي تتوسع فرحا بالوليد ا ل م أ م و ل حلق ا ل أ ب المتهلل شعر وليده وتصدق ب ز ن ت ه ف ض ة على المساكين وذلك هو التوسع الذي وسعه رجل كان أ ق د ر الرجال على وجه ا ل ب س ي ط ة غير مستثنيا فيها رؤساء ولا ملوك جاء ب أ ق ص ى ما عنده من الفرح و أ ق ص ى ما عنده من التوسعه ولو شاء لكان وزن الوليد كله درا وجوهرا بعض ما يستطيع ما في ذلك اليوم ا ل أ غ ر الميمون وبمقدار هذا الفرح الطهور يوم الاستقبال كان الحزن الوجيع يوم الوداع خرج الرجل الذي اطلع ب أ ع ب ا ء الدنيا ومن فيها وهو لا يطلع بحمل قدميه خرج يتوكا على صديق عطوف إ ل ى حيث يحمل الوليد آ خ ر م ر ة في حجره ا ل أ ب و ي قبل أ ن يوديعه حجر التراب وكان يستقبل الجبل بوجهه فقال يا جبل لو كان بك مثل ما بي لهدك ولكن إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون أ ي والله إ ن ه ا لاحدى الفواقر التي يحملها اللحم والدم ولا تحملها صخور الجبال وصرخ أ س ا م ه حين بكى رسول الله فنهاه رسول الله وقال البكاء من ا ل ر ح م ة والصراخ من الشيطان حزن كما ينبغي له أ ن يحزن أ م ا الحزن الذي لا ينبغي له فهو الصراخ الذي نهى عنه وهو أ ن تنكسف الشمس يوم موت إ ب ر ا ه ي م فيحسب المسلمون أ ن ه ا انكسفت لموته ويقول ا ل أ ب الذي انكسفت الشمس حقا في عينيه كلا إ ن الشمس والقمر آ ي ت ا ن من آ ي ا ت الله لا تخسفان لموت أ ح د ولا لحياته أ و تخسفان ولكن في أ ك ب ا د المحزونين وليس في كبد السماء أ ك ر م ا ل آ ب ا ء أ و كان من الحتم أ ن يكون محمد مثال ا ل آ ب ا ء كما كان مثال ا ل أ ن ب ي ا ء كذلك شاء القدر القادر وكذلك ر أ ي ن ا م ح م د مثال ا ل أ ب يوم ولد له إ ب ر ا ه ي م ومثال ا ل أ ب يوم ذهب عنه إ ب ر ا ه ي م ما يتمنى طفل لو جاز ان يتمنى ا ل أ ط ف ا ل أ ب و ة أ ر ح م ولا أ ز ك ى من هذه ا ل أ ب و ة في الحالتين بل كان محمد مثال ا ل أ ب حيثما كان له نسل قريب أ و بعيد وذكر أ و أ ن ث ى وصغير أ و كبير ا ر أ ي ت إ ل ى الحسن بن ف ا ط م ة وقد دخل عليه فركب على ظهره وهو ساجد في صلاته إ ن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لهو النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الاسنى أ س ن ل عليه الصلاة ل ن ب ي ا و ل ل ا مقامه ا م في أ س ليشفق يشغل الصبي لعبه فيطيل أن ويسأله عن السجدة حتى ينزل الصبي عن ظهره حتى ينزل غير معجل ويسأله بعض أصحابه لقد أ ط ل ت سجودك فيقول إ ن ابني ارتحلني فكرهت أ ن أ ع ج ل ه أ ر أ ي ت إ ل ى ف ا ط م ة تدخل البيت أ ش ب ه الناس م ش ي ة ب م ش ي ة محمد أ ر أ ي ت إ ل ى حنان يفيض على القلب كحنانه حين يرى ف ت ا ة تشبه أ ب ا ه ا في مشيته وسمته تلك ف ا ط م ة ب ق ي ة الباقيات من ا ل أ ب ن ا ء والبنات يختصها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بمناجاته في غ ش ي ة وفاته إ ن ي مفارق الدنيا فتبكي إنك بين الدنيا والحنان بين والأبناء بنبوته لأنها الدنيا الأنبياء فتضحك الضحك ذلك البكاء فضحكت وكذلك أكرم وأكرم لاحقة على الفراق والآخرة أخلص الود الآباء الفراق الوعد باللقاء وكذلك فارق الدنيا أكرم الأنبياء وأكرم الآباء هذا سرها وسرها ساعة ساعة فارق بي برزخ بأبوته في وفي السيد الخير المطبوع قدمنا الكلام في فصول هذا الكتاب عن محمد رئيسا ً ومحمد صديقا ً ومحمد زوجا ً ومحمد أ ب ا ً بعد الكلام على عبقريته في ا ل د ع و ة وعبقريته في ق ي ا د ة الجيوش وعبقريته في ا ل س ي ا س ة و ا ل إ د ا ر ة و ا ل ب ل ا غ ة وبقي جانب لا تتم بغيره ا ل إ ح ا ط ة بجوانب النفس ا ل إ ن س ا ن ي ة في العلاقات بينها وبين سائر النفوس وهو جانب ا ل م ع ا م ل ة التي تكون بين الرجل ومن هم دونه ممن يملك أ م ر ه م ويقبض على زمامهم ولا يعتصمون منه بعاصم غير عواصم طبعه وخلقه ونريد بهم الخدم والعبيد و ا ل أ ر ق ا ء وهي م ع ا م ل ة لها من ا ل د ل ا ل ة على ا ل أ خ ل ا ق ما يندر أ ن تدل عليه م ع ا م ل ة أ خ ر ى ل أ ن ه ا ت أ ت ي من طبائع النفس وعقائدها ولا ت أ ت ي ب أ م ر امر و ب د ع و ة داع فالصداقه لها الحقوق ا ل م ت ك ا ف ئ ة بين الصديقين لا يستطيع أ ح د ه م ا أ ن ينساها زمنا طويلا إ ل ا ذكرها به مذكر من صديقه الحافظ لحقوقه القادر على م ق ا ب ل ة الجفاء بمثله ولو في ط و ي ة نفسه والرئاسة قد تخول الرئيس حق السيطرة وتفرض على المرؤوسين واجب الطاعة غير أنها قل أن تنطلق بغير وازع الرئيس السيطرة الطاعة أنها الغضب الانتقاد على قل تنطلق غير بغير خشية خشية قد حق من أن أو يحسب له الرئيس كل الحساب أ و بعض الحساب و ا ل أ ب يعطف على بنيه فلا يعجب الناس لعطفه عليهم لما ركب في طباع جميع ا ل أ ح ي ا ء من حب ا ل أ ب لولده و إ ن اختلفت ا ل آ ب ا ء في صفات العطف وفي استحقاقهم لبر ا ل أ ب ن ا ء وكذلك الزوج يرفق بزوجته وليس له كل الاختيار في رفقه لما يكون بين الزوجين من د ا ل ة يعتز بها الضعيف ويستغني بها أ ح ي ا ن ا ً عن ا ل ق و ة و ا ل ر ئ ا س ة أ م ا العبد المملوك فلا عاصم له غير ما في نفس سيده من ر ح م ة وخير و إ ن ه لمن ا ل ر ح م ة والخير أ ي ت ب ع السيد أ م ر الدين مع عبيده وخدمه الذين لا ينصرهم عليه ناصر في هذه الدنيا بل إ ن ه ا ل ر ح م ة تؤثر ولو وقفت عند حدود ا ل أ و ا م ر ا ل إ ل ه ي ة ف إ ذ ا تجاوزتها إ ل ى ط و ا ع ي ة في الخير لم يفرضها الدين ولم يفرضها العرف ولم يطلبها العبد نفسه فتلك هي ا ل ر ح م ة في أ ص د ق معانيها وهي أ د ل الدلالات على لباب ا ل أ خ ل ا ق وقد فصولنا الأصول وتفصيل الدعوة المحمدية فذلك غرض لا تتسع له هذه الفصول، وليس لنا أن نتصدى له بعض من فصوله وكرروا الكتابة فيه وإنما القارئ السابقة نقصد المحمدية، نتصدى علم تتسع بعض لم الكتاب لشرح الإسلامية فذلك لا له لنا له الكتابة الفصول، من محاسن من أننا هذا غرض نكتب أن فيه، بهذه هذه إ ل ى غرض قدمناه على كل غرض في موضوعه وهو بيان البواعث ا ل ن ف س ي ة التي توحي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ع م ا ل ه ومعاملاته ولا شك في م ط ا ب ق ة هذه البواعث لكل أ م ر من أ و ا م ر الدين وكل نهي من نواهيه إ ل ا أ ن الخير المطبوع شيء والخير ا ل م أ م و ر شيء آ خ ر والخير المطبوع هو الذي قصدنا إ ل ى بيانه بكل ما بيناه ففي كتابنا عن م ع ا م ل ة محمد للعبيد والخدم لا ننوي أ ن نفصل أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م و أ و ا م ر ا ل ق ر آ ن في هذه ا ل م ع ا م ل ة و إ ن م ا ننوي أ ن نبين م ز ي ة محمد على جميع ا ل س ا د ة في هذا الباب وهي م ز ي ة لا تتوافر لمن يقنعون بالتزام ا ل أ و ا م ر والحدود ولا للذين يرتفعون إ ل ى أ ر ف ع م ر ت ب ة تفرضها هذه ا ل أ و ا م ر والحدود ا ل إ س ل ا م والرق على أ ن هذا لا يمنعنا أ ن نجز ا ل إ ش ا ر ة ب د ا ء ة إ ل ى م ز ي ة ا ل إ س ل ا م بين ا ل أ د ي ا ن ا ل أ خ ر ى في م س أ ل ة الرق والاستعباد ل أ ن أ ن ا س ا يخلطون بين اعتراف ا ل إ س ل ا م بنوع من الرق وبين اعتباره مسؤولا عن وجوده في الزمن القديم ويردون شيئا من ذلك إ ل ى عمل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فمن الواجب أ ن نذكر أ و ل ا أ ن دينا من ا ل أ د ي ا ن ا ل أ خ ر ى لم ي أ م ر ب إ ل غ ا ء الرق في شكل من أ ش ك ا ل ه سواء رق الحروب أ و رق ا ل ن خ ا س ة والبيع والشراء و أ ن أ ن ا س ا من أ ق ط ا ب ا ل م س ي ح ي ة كالقديس أ و غ س ت ي ن سوغوه واعتبروه جزاء عادلا للخطايا التي يقترفها المسترقون وجاء بعض أ ح ب ا ر ا ل ك ن ي س ة فحرموا على ا ل أ ر ق ا ء شرف ا ل خ د م ة فيها بالوعظ و ا ل ه د ا ي ة أ ن ف ه لها أ ن يدنسها لؤم العنصر الذي و س م به الرقيق ويجب أ ن نذكر بعد هذا أ ن النظام الاقتصادي القديم في أ س ا س ه كان مرتبطا بالاسترقاق أ ش د الارتباط فكان إ ل غ ا ؤ ه ط ف ر ة و ا ح د ة أ ق ر ب شيء إ ل ى المستحيلات ولم يكن أ ن ف ع في علاجه من التدرج خ ط و ة ف خ ط و ة والابتداء بتصعيبه وترغيب الناس عنه وهو ما شرعه ا ل إ س ل ا م ف ا ل إ س ل ا م قد ب د أ بتحريم كل رق غير رق ا ل أ س ر ى في الحروب ثم حسن إ ط ل ا ق ه م وسماه منا وعفوا يشكر فاعله عليه ف إ م ا منا بعد و إ م ا فداء ا ثم أ ج ا ز ل ل أ س ي ر أ ن يشتري نفسه و أ و ج ب حريته في حالات ك ث ي ر ة يرجع معظمها إ ل ى إ ر ا د ت ه هو إ ذ ا استطاع والحق الذي لا مراء فيه أ ن صنيع ا ل إ س ل ا م هذا كان أ ج م ل صنيع لقيه ا ل أ ر ق ا ء من دين أ و ش ر ي ع ة و أ ن ه إ ذ ا كان هناك تمهيد ل إ ل غ ا ء الرق ب ت ة فذلك هو تمهيد ا ل إ س ل ا م دون غيره وهو أ ق ص ى ما كان مستطاعا في نظام العالم القديم نظام كان عدد ا ل أ ر ق ا ء فيه يقارب عدد ا ل أ ح ر ا ر كما جاء في بعض ا ل إ ح ص ا ء ا ت ا ل م ر و ي ة عن الحضارتين ا ل ر و م ا ن ي ة و ا ل ي و ن ا ن ي ة وقد نظر في م س أ ل ة الرق عقل من أ ك ب ر العقول التي نبغت في أ م ة اليونان بل في ا ل أ م م ك ا ف ة ونعني به أ ر س ط و ف أ ق ر ه و أ و ج ب ه ل أ ن ه جعله س ن ة من سنن ا ل ف ط ر ة وقيدا لا فكاك منه ل ط ا ئ ف ة من الناس خلقت ع ا ج ز ة عن و ل ا ي ة أ م ر ه ا فلا غنى لها عن سيد ولا ملجا لها من وال م ع ا م ل ة محمد لعبيده ولو وقف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عند هذا الحد في م ع ا م ل ة ا ل أ ر ق ا ء ل أ ح س ن و أ ج م ل وامتاز ب أ م ر دينه على كل محسن إ ل ى ا ل أ ر ق ا ء في زمانه إ ل ا أ ن ن ا نقرر الواقع ولا نتعداه قيد ش ع ر حين نقول إ ن كثيرا من ا ل أ ب ن ا ء لا ي ت م ن و ن عند آ ب ا ئ ه من خيرا م الاباء م ع م ل التي ة ظفر ه خدم محمد وعبيده ومن من ب ا ا ل آ يحسن إ ل ى أ ب ن ا ئ ه خيرا من إ ح س ا ن محمد لزيد بن ح ا ر ث ة ولابنه أ س ا م ة فقد اعتق زيدا وراه أ ه ل ا للزواج ب ع ق ي ل ة من أ ق ر ب قريباته إ ل ي ه و أ و ل ا ه ن بحدبه وتوقيره وهي التي ر آ ه ا بعد ذلك أ ه ل ا لزواجه بها وحظوتها لديه فلم يعطه ا ل ح ر ي ة وكفى ولم يعطه ا ل م س ا و ا ة في العيش وكفى بل رفعه إ ل ى ا ل م ن ز ل ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة التي يرتفع إ ل ي ه ا ا ل س ا د ة ولا يثبتها شيء كما يثبتها شرف ا ل م ص ا ه ر ة ثم حفظ هذا البر ا ل أ ب و ي لابنه أ س ا م ة فولاه جيش الشام وهو دون العشرين وفي الجيش ط ا ئ ف ة من أ ك ا ب ر ا ل ص ح ا ب ة فلو كان للنبي ولد في سنه لما تكفل به أ ح س ن من هذه ا ل ك ف ا ل ة ولا ميزه أ ش ر ف من هذا التمييز نعم لم نعد و الواقع ولا تجوزنا في الوصف حين قلنا إ ن الابن لا يتمنى خيرا من م ع ا م ل ة محمد لعبده فقد عرف زيد ا فعلا أ ن محمدا خير من أ ب وخير من أ س ر ة ك ا م ل ة يرجع إ ل ي ه ا وترجع إ ل ي ه فبقي معه ولم يذهب مع أ ب ي ه ولم يبقى معه إ ث ا ر ا ل ب ر ك ة ا ل ن ب و ة ف إ ن محمدا لم يكن قد أ ر س ل ب ا ل د ع و ة يوم اختاره زيد و آ ث ر ه على جميع آ ل ه و إ ن م ا بقي معه ل أ ن ه ا ل إ ن س ا ن الذي يعرف حتى العبد الرقيق أ ن ا ص ر ة ا ل إ ن س ا ن ي ة عنده أ و ث ق من ا ص ر ة ا ل أ ب و ة عند ا ل آ خ ر ي ن إ ن حب الوالد لوليده و ر ا ث ة أ ل و ف ا ل أ ل و ف من ا ل أ ج ي ا ل بل و ر ا ث ة ا ل ح ي ا ة في جميع ا ل أ ح ي ا ء ف إ ذ ا بلغ البر بالضعفاء مبلغ الحب ا ل أ ب و ي من ا ل ق و ة فقد بلغ ا ل ذ ر و ة العليا التي لا متسنم فوقها لراق لقد خيرت ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م المحسنين بين المن واعتاق ا ل أ س ر ى وبين الفداء بالمال أ و ا ل م ب ا د ل ة ف أ ي ه م ا اختار المالك فهو إ ح س ا ن أ م ا محمد فقد اختار المن وزاد عليه ف أ ع ت ق كل أ س ي ر صار إ ل ى حوزته وزاد على العتق تلك ا ل ر ح م ة ا ل أ ب و ي ة التي شملت كل منتم إ ل ي ه ولم يستبح في غضبه ما يستبيحه المعلم والوالد من ضرب وتعزير وربما كانت كلماته للخادم المخالف أ ق ر ب إ ل ى ا ل م ل ا ط ف ة منها إ ل ى العقاب ومن ذلك ق ص ة ا ل و ص ي ف ة التي أ ر س ل ه ا ف أ ب ط أ ت في الطريق فما زاد على أ ن قال لها حين عادت لولا خوف القصاص ل أ و ج ع ت ك بهذا السواك ضرب سواك لابن عزيز ليس بالشيء الكثير ولكن محمدا يخشى القصاص إ ذ استباحه في م ع ا م ل ة و ص ي ف ة تهمل أ م ر ه وهو الذي لا يهمل له أ م ر عند س ا د ة الشرفاء وروى أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ه في ح ا ج ة فانحرف إ ل ى صبيان يلعبون في السوق و إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض ثيابي من ورائي فنظرت إ ل ي ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو يضحك فقال يا أ ن ي س اذهب حيث أ م ر ت ك كلمة ل أمر الا ي ق و ه لخادمه إلا وقد ناداه مدللا وقابله ضاحكا ك أ ن ه يعتب على قرين وقد يلام القرين ب أ ش د من هذا الملام وكانت رحمته بعبيد غيره كرحمته بعبيده فكان ي ج م ل ه م ويجبر كسرهم ويقبل منهم ا ل ه د ي ة ويكافئ عليها ويلبي دعوتهم إ ذ ا دعوه إ ل ى طعام ويوصي بهم قائلا هم إ خ و ا ن ك م وخولكم جعلهم الله تحت أ ي د ي ك م فمن كان أ خ و ه تحت يده فليطعمه مما ي أ ك ل ويلبسه مما يلبس وربما ل تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. الله في الضعيفين النساء ل ا ما واتقوا فإن فأعينوهم في ق ق ي ا ل ر ب ا ل خ د ة و ر ب م كان البر ب ا ل خ د م ة في هذا المقام أ ك ر م و أ ن ف ى للهوان من البر بالخدم فالبر بالخادم عطف عليه أ م ا البر ب ا ل خ د م ة فارتفاع بالخادم إ ل ى مقام ا ل س ا د ة حيث لا ي أ ن ف ا ل س ا د ة من خ د م ة أ ن ف س ه م ب أ ي د ي ه م وذلك هو البر ب ا ل خ د م ة كما ع ن ي ن ا ه وذلك هو داب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي جرى عليه في بيته وبين أ ه ل ه وخدمه فقد كان يحلب شاته ويصلح نعله ويخدم نفسه ويعلف ناضحه أ ي البعير الذي يستقي عليه الماء ف إ ذ ا ر أ ى الخدم لهم عملا في البيت يماثل عمل سيدهم ومالك أ م ر ه م فتلك هي المساواه التي تمسح ضير ا ل خ د م ة وتجبر كسرها ولا تقتصر على العطف و ا ل ر ح م ة ولم يقبل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خ د م ة من خادم ي أ ن ف ا ل أ ح ر ا ر أن يقضوها له شاكرين فما كان في رجالات المسلمين كابر بن كابر إ ل ا كان يتمنى أ ن يؤدي لنبيه تلك ا ل خ د م ة التي تطوعت بها نفوس مواليه و أ ت ب ا ع ه وهذا ضرب آ خ ر من ضروب البر ب ا ل خ د م ة و ا ل ت س و ي ة فيها بين مقام الخادم ومقام المريد فكان عمل الخادم عنده عمل التلميذ الذي يجلس إ ل ى قدمي أ س ت ا ذ ه حبا لا خنوعا وتوقيرا لا م ذ ل ة و أ د ب ا يفرضه على نفسه وليس ب ض ر ي ب ة م ك ت و ب ة يفرضها عليه العرف و ا ل ت أ د ي ب وعلى هذا كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكره أ ن تقبل يداه م خ ا ف ة أ ن تجري ا ل ع ا د ة بهذا بين الناس فتحمل بينهم على محمل الذل والخضوع قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل وقال ا ل و ز ا ن زن وارجح فوثب الوزان إ ل ى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها فجذب يده وقال هذا تفعله ا ل أ ع ا ج م بملوكها ولست بملك إ ن م ا أ ن ا رجل منكم ثم أ خ ذ السراويل فذهبت ل أ ح م ل ه ا فقال صاحب الشيء أ ح ق بشيئه أ ن يحمله ولقد يصح أ ن يقال إ ن ح ص ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من خ د م ة نفسه كانت أ ع ظ م من ح ص ة خدمه و إ ن تعويلهم عليه كان أ ك ب ر من تعويله عليهم و إ ن ه جعل ا ل خ د م ة على سنته ضربا من توزيع ا ل أ ع م ا ل أ و ضربا من تعاون أ ب ن ا ء البيت الواحد فيما يستطيعه كل منهم من تدبيره وقضاء شؤونه إ ن م ا أ ن ا عبد آ ك ل كما ي أ ك ل العبد و أ ج ل س كما يجلس العبد هذه ك ل م ة السيد ب إ م ا م ت ه السيد بنسبه السيد بسلطانه السيد بالتفات القلوب حوله السيد بسيادته على سره وعلانيته و ر أ ي ه وهواه ولو عمت هذه ا ل س ي ا د ة لبطل الاستعباد و أ ص ب ح تفاوت الدرجات كتفاوت ا ل أ ع م ا ر شيئا ل غضبه فيه على صغير ولا تكبر فيه لكبير إ ن م ا هو تقسيم أ ع م ا ل وتعاون بين اخوان و إ ن لم يكن تعاونا بين أ م ث ا ل الطبائع الاربع أ ر ب طبيعة ع ل ل ع وطبيعة ب ا ا د ة ي ت ف ك و ط ي ة التعبير الجميل وطبيعة العمل والحركة. هذه طبائع اربعه تتفرق في الناس وقلما تجتمع في إ ن س ا ن واحد على ق و ة و ا ح د ة ف إ ذ ا اجتمعت معا ف و ا ح د ة منهن تغلب سائرهن لا م ح ا ل ة وتلحق ا ل أ خ ر ي ا ت بها في ا ل ق و ة و ا ل د ر ج ة على شيء من التفاوت طبيعة العبادة تدعونا الى الاتصال ب أ س ر ا ر الكون ل ل م ع ا ط ف ة و ا ل ت آ ل ف بيننا وبينها تدعونا الى الحلول من الكون في أ س ر ة ك ب ي ر ة و ط ب ي ع ة التفكير تثير في نفوسنا ملكات الكشف والاستقصاء تدعونا الى الحلول من الكون في معمل كبير و ط ب ي ع ة التعبير الجميل تشب النار المقدسه ة في ف سرائرنا، ت ص ر معادن الجمال من هذه الدنيا هذه و ت في ر غ ه ا ف قوالب ح س ن من صنع ا ء ق ر ا ئ ح ن ن ا و أ ل س ت ن ا أو وأيدينا أو وأوصالنا من صنع قرائحنا وأيدينا أو صنع قرائحنا تدعونا الى الحلول من الكون في ميدان صراع ومضمار سباق وقلما تشعر بالكون بيتا ل أ س ر ة ومعملا لباحث ومتحف فن و م د م ا ر سباق في وقت واحد إ ن م ا هي ح ا ل ة من هذه الحالات تجب سائر الحالات وقد تلحقها بها الحاق التابع بالمتبوع والمساعد بالعامل ا ل أ ص ي ل محمد بن عبد الله كانت فيه هذه الطبائع جميعا على نحو ظاهر في كل ط ب ي ع ة كان عابدا ومفكرا وقائلا بليغا وعاملا يغير الدنيا بعمله ولكنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان عابدا ً قبل كل شيء ومن أ ج ل ا ل ع ب ا د ة قبل كل شيء كان تفكيره وقوله وعمله وكل س ج ي ة فيه ت ه ي أ ل ل ع ب ا د ة بميراثه و ن ش أ ت ه وتكوينه فولد في بيت ا ل س د ا ن ة والتقوى وتقدمه آ ب ا ء يؤمنون ويوفون ب إ ي م ا ن ه م ويعتقدون ويخلصون فيما اعتقدوه و ن ش أ يتيما ً من طفولته فانطوى على نفسه وتعود ا ل ت أ م ل والجد والعزوف عن عبث الصغار والنظر إ ل ى ما حوله بعين الناقد المترفع عن الدنايا الجانح إ ل ى الطهر و ا س ت ق ا م ة الضمير وتكون في بنيته عابدا من صباه قيل إ ن ه في ا ل ث ا ن ي ة أ و ا ل ث ا ل ث ة من عمره قد أ د ر ك ت ه ح ا ل ة يختلف شراح التاريخ في تفسيرها ويرويها من س م ع بها على روايات مختلفات لا ندري ما هو الواقع الصحيح منها ويتعجل بعض المؤرخين ا ل أ و ر و ب ي ي ن فيحسبها ضربا من الصرع على غير سند علمي أ و تاريخي محقق يستند إليه كل م اليه يمكن أن نجزم به من أن به هذه ا ح ا ل ة أو من غ ر ا محمدا قد تكون الوحي الإلهي وإن لهذا التكوين استعدادا لا أوائل صباه لأن البنية الحية لن تتهيأ له في أيام ولا ولا أن أن لأن تتهيأ تكون وإن من لن سنوات يلحظ قد بد ليتلقى له في في في شهر ولا في سنوات. ولن تستطيع إ ل ا إ ذ ا تمت أ ه ب ت ه ا له والمولود في صلب أ ب ي ه ولا نقول في المهد أ و في الرضاع فمن ا ل أ ق و ا ل ا ل م ت و ا ت ر ة أ ن ه كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا نزل عليه الوحي نكس ر أ س ه وكرب لذلك وتربد وجهه و أ خ ذ ت ه البرحاء حتى إ ن ه ليتحدر منه مثل الجمان في اليوم الشاتي وسمع عند وجهه كدوي النحل وقد يصاب بالصداع فيغلف ر أ س ه بالحناء وقد شاب فقال شيبتني هود و أ خ و ا ت ه ا وعدد حين سئل عن أ خ و ا ت ه ا صورا أ خ ر ى من ا ل ق ر آ ن الكريم وليس هذا من خ ل ي ق ة كل ب ن ي ة إ ن س ا ن ي ة إ ن م ا هو خ ل ي ق ة ا ل ب ن ي ة التي تتلقى وحيا وتستوعب سرا وتهتز ل ن ب أ عظيم ص ف ة العابد وكانت أ و ص ا ف ه في غير ح ا ل ة الوحي توافق الاستعداد الذي يرشحه لتلقي الوحي و ا ل ن ب و ة فكان حسا كله و ح ي ا ة كله يراه من ينظر إ ل ي ه فيرى فؤادا يقظا يتنبه لكل خ ا ل ج ة ن ف س ي ة وكل ن ب أ ة خ ف ي ة يسرع في مشيته ويلتفت فيلتفت بكل جسمه ويشير فيشير بكل كفه ويفكر فلا يزال يطرق إ ل ى ا ل أ ر ض أ و يرفع بصره إ ل ى السماء و ي د ه فيرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه ويغضب فتحمر عيناه ووجنتاه ويمتلئ عرق جبينه وينام وقلبه يقظ لا ينام حس مرهف يدني إ ل ي ه م ا وراء الحجاب ويوقظ سريرته ل أ خ ف ى البواطن ويجعله أ ب د ا في ح ا ل ة ق ر ي ب ة من ح ا ل ة الوحي حيثما هبط الوحي عليه هذه ص ف ة عابد يفكر ويعبر ويعمل وليست ب ص ف ة عابد ينقطع ل ل ع ب ا د ة أ و ينقطع للتفكير أ و يعمل كما يعمل بعض النساك الذين هزلت بنيتهم ا ل ج س د ي ة فلم يبق لهم إ ل ا عقوف ا ل ص و م ع ة أ و ر ح ل ة الزهد كانت ع ب ا د ة محمد خلوا بالنفس إ ل ى حين أ و عجبا من بدائع الكون التي أ ل ف ه ا الناس ل أ ن ه م لم يوهب لهم في أ ب ص ا ر ه م وبصائرهم تلك ا ل ن ظ ر ة ا ل ج د ي د ة التي ترى كل شيء ك أ ن ه في خلق جديد ما أ ع ظ م د ه ش ة الناظر أ ن يرى الشمس قد خلقت اليوم أ م ا م عينيه د ه ش ة لا تعدلها دهشه ة و ي هي دهشة العين دهشة التي أ ب ت أ ن تكل من ا ل أ ل ف ة ل أ ن ه ا أ ب د ا في نظر جديد أ و في نظر إ ل ى كل منظور ك أ ن ه مخلوق جديد وهكذا كانت ع ب ا د ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عجب من بدائع الكون في كل ن ظ ر ة ك أ ن ه يراها ل أ و ل م ر ة وتفكير في الخلق ينتهي إ ل ى ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه ي ب د أ بالعجب ولا يزال أ ب د ا بين العجب و ا ل إ ي م ا ن و إ ن م ح م د باعث ا ل إ ي م ا ن إ ل ى القلوب لقد كان يجدد إ ي م ا ن ه كما يجدد عجبه كل يوم وكان يدعو الله فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقيل له في ذلك فقال إ ن ه ليس آ د م ي إ ل ا وقلبه بين إ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الله فمن شاء أ ق ا م ومن شاء أ ز ا غ ح ر ك ة م ت ج د د ة في الحس وفي الفكر وفي الضمير فلا ن ق ط ا ع عن الحس ل ل ع ب ا د ة كل الانقطاع ولا انقطاع عن الحس للتفكير كل الانقطاع و إ ن م ا هو تفكير من ينتظره العمل وليس بتفكير من ترك العمل ليوغل في الفروض ومذاهب الاحتمال والتشكيك ثلث أ ي ا م ه لربه وثلثها ل أ ه ل ه وثلثها لنفسه وما كان في فراغه لنفسه ولا ل أ ه ل ه شيء يخرجه من معنى ع ب ا د ة الله والاتصال بالله على نحو من التعميم بهره الجمال من صباه جمال الشمس والقمر والنهار والليل والروض والصحراء وجمال الوجوه التي يلمح عليها الحسن فيطلب عندها الخير إ ن م ا هو الخير على كل حال ما قد طلب من الجمال و إ ن م ا جمال الله هو الذي كان يدعوه اليه كلما نظر إ ل ى خلق جميل فكر في الخلق فامن بالخالق واستقر هنالك لا يتقدم ولا ي ت أ خ ر فقال إ ن الشيطان ي أ ت ي أ ح د ك م فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق ا ل أ ر ض فيقول الله فيقول من خلق الله ف إ ذ ا وجد ذلك أ ح د ك م فليقل آ م ن ت بالله ورسوله تلك هي ن ه ا ي ة التفكير التي ينتهي إ ل ي ه ا عقل مستقيم خلق ل ع ب ا د ة عامل وتعليم الناس ع ب ا د ة وعملا ولم يخلق ليوغل في الفروض ويتقلب بين الشكوك و إ ن ا ل ن س أ ل مع هذا إ ل ى أ ي ن انتهى المفكرون الذين أ و غ ل و ا في شكوكهم وتطوحوا بها إ ل ى قصوى ما تفرضه الفروض إ ل ى أ ي ن انتهى كانت إ م ا م المفكرين في هذا الباب بين ف ل ا س ف ة العصر الحديث إ ن لم نقل الحديث والقديم انتهى إ ل ى أ ن النفس نفسان والوجود وجودان نفس ح س ي ة ونفس ح ق ي ق ي ة ووجود محسوس ووجود حق هو ذات الوجود النفس ا ل ح ق ي ق ي ة تدرك الوجود الحقيقي عندما ترجع إ ل ى قرارها ثم لا تتخطى ب إ د ر ا ك ه ا عالم الباطن إ ل ى عالم المحسوسات التي يتناولها التعبير وتصدير الكلام أ ل ي س معنى هذا أ ن إ ي م ا ن النفس الباطن أ م ر لا يتعلق بالبرهان و أ ن المرجع غ ا ي ة المرجع إ ن م ا هو ا ل إ ي م ا ن ولا شيء غير ا ل إ ي م ا ن بل حتى البرهان ا ل أ ك ب ر على وجود الله نعود إ ل ي ه ل ن س أ ل ه ونسمع منه فماذا يقول يقول لنا إ ن العدم معدوم فالوجود إ ذ ن موجود و إ ن ك إ ذ ا آ م ن ت بالوجود فلا مناص لك من ا ل إ ي م ا ن به في صفته المثلى ل أ ن ك تحتاج إ ل ى مقتضى لفرض النقد ولا تحتاج إ ل ى مقتضى لفرض الكمال في وجود لا يتطرق إ ل ي ه العدم وما الفارق بين الإيمان بالله والإيمان بالوجود في صفته المثلى؟ هنا ل ينتهي المثلى؟ ا الايغال في الفروض والشكوك وهناك انتهى ا ل إ ي م ا ن بغير إ غ ا ل في فروض ولا شكوك أ ل ا تتلاقى النهايتان أ و ل ا تضل الفروض والشكوك حيث تضل ثم لا ي خ ط لها قدما وراء خطو الايمان لهذه السنة التي استنها النبي عليه د ت ه وصاياه الروحية كثرت ب إ التفكير في خلق الله وفي اجتناب التفكير في ذات الله فقال تفكروا آلاء خلق الله في وفي في في في حديث تفكروا في آلاء الله. ولا تفكروا في الله وقال في هذا المعنى تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا وقال في حديث قدسي كنت كنزا مخفيا ف أ ح ب ب ت أ ن أ ع ر ف فخلقت الخلق فعرفت أ و كما جاء في ا ل ر و ا ي ة فخلقت الخلق فبيعرفوني الخلق طريق الوصول و خ ل ا ص ة هذه ا ل أ ح ا د ي ث وما في معناها أ ن التفكير في حقائق الوجود هو طريق الوصول إ ل ى الله ولا طريق غيره للحواس ولا للعقل ولا ل ل ب د ي ه ة إ ي م ا ن بالوجود ا ل أ ب د ي في صفته المثلى وتفكير في حقائق الوجود كما نراها ونحسها ونعقلها وذلك قصارى ما عند ا ل ع ق ي د ة وقصارى ما عند ا ل ف ل س ف ة وقصارى ما عند العلم إ ذ يقف العلم عند حده وهذا هو العلم الذي فرضه ا ل إ س ل ا م على كل مسلم و م س ل م ة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ر و ا ي ة ابن عباس إ ن ه أ ف ض ل من ا ل ص ل ا ة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله ل أ ن ه سبيل الوصول إ ل ى الله ومن الواجب أ ن نذكر بعد هذا جميعه ان محمدا ل نبي و أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعلم جميع الناس ا ل إ ي م ا ن وتلك سبيل جميع الناس فيما يفتح لهم من أ ب و ا ب التفكير و أ ب و ا ب الاعتقاد فهم يضلون في تيه الشكوك والمناقضات التي يتعمق فيها ا ل ف ل ا س ف ة والمنطقيون ولا يبلغون إ ل ى ه د ا ي ة أ ق و م و أ س ل م من ه د ا ي ة ا ل إ ي م ا ن بالخالق والتفكير في ا ل خ ل ي ق ة ف إ م ا هذه ا ل ه د ا ي ة و إ م ا الضلال الذي لا ه د ا ي ة وراءه وليس لنبي ل أ ن يحجب طريق ا ل ه د ا ي ة ويفتح طريق ا ل د ل ا ل وقد تكلمنا في هذا الفصل عن روح ا ل ع ب ا د ة أ و عن ف ط ر ة العابد التي توحي إ ل ي ه عبادته ا ل ر و ح ي ة أ م ا ع ب ا د ة الشعائر ا ل ظ ا ه ر ة فهي ع ب ا د ة ا ل إ س ل ا م كما فرضت على جميع المسلمين يصلي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويصوم ويحج ويؤدي ا ل ز ك ا ة على ا ل ش ر ي ع ة التي يتبعها كل مسلم وقد يطلب إ ل ى نفسه في هذه العبادات ما ليس يطلبه إ ل ى غيره على س ن ة ا ل س م ا ح ة والتيسير التي أ ث ر ت عنه في كل عمل من أ ع م ا ل ه وكل س ج ي ة من سجاياه فكان أ خ ف الناس ص ل ا ة على الناس و أ ط و ل الناس ص ل ا ة لنفسه وربما قام الليل أ ك ث ر ه أ و أ ق ل ه ولا يدين أ ح د ا بالتهجد كما كان يتهجد أ و ب ا ل ص ل ا ة والصيام كما كان يصلي ويصوم بل قد نهى الناس أ ن يشتدوا في ا ل ع ب ا د ة فيصبحوا كالمنبت لا أ ر ض ا قطع ولا ظهرا أ ب ق ى ل أ ن الناس جميعا يتلقون ا ل أ م ر ب ا ل ع ب ا د ة كما يتلقون ا ل أ م ر ب ف ر ي ض ة و ا ج ب ة فهم في ح ا ج ة إ ل ى الرفق والتيسير أ م ا النفس ا ل م ف ط و ر ة على ا ل ع ب ا د ة ف ا ل ص ل ا ة عندها مناجاه حب و ف ر ح ة لقاء و م ط ا و ع ة لميل الضمير وميل الجوارح على السواء وكان محمد إ ذ ا حزبه أ م ر صلى كذلك إذا حزب الأمر حزب تحب فخف وقرها كربها رجعت وقرها نفسا من وانفرج فخف وأنست بعد وحشة بعد واهتدت بعد ح ي ر ة ومتى وجدت النفس ف ر ح ة اللقاء في ا ل ص ل ا ة فلا إ ج ه ا د فيها لجسد ولا تضيق فيها لوقت بل فيها الترويح عن الجهد والتنفيس عن الضيق ولا سيما إ ذ ا كانت النفس من س ع ة ا ل أ ف ق بحيث تحيي ما تحيي من ليلها ونهارها في ا ل ص ل ا ة و ا ل ع ب ا د ة ثم تؤدي عملها وتفكر تفكيرها ولا يحسب أ ح د يعرفها أ ن ه ا تنقطع ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ع ب ا د ة عن حق من حقوق حياتها أ و عن حق من حقوق بني الانسان إ ن س الرجل المختار عاش في العصور الماضية كثير من العظماء الذين تواترت الأنباء بأوصافهم ا ل كثير من في م ع ي في والتماثيل غير ة المرسومة وأوصافهم الصور أ ن نعرف من المنقولة ا لا أحدا هؤلاء العظماء تمت صورته السماعية صورته أو تمت كما تمت ص و ر ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ر و ا ي ة أ ص ح ا ب ه ومعاصريه فنحن نعرفه بالوصف خيرا من معرفتنا لبعض المخلدين بصورهم وتماثيلهم التي نقلت عنهم نقل ا ل ح ك ا ي ة والمطابقه ة لأن ذ ه أصحابها ومعارفهم الظاهرة وقد تحكي للمتفرسين شيئا من طبائعهم التي تنم عليها سماهم الصور والتماثيل للناظرين ملامح شيئا التي للمتفرسين وقد تحكي تحكي تنم من قد إ ل ا أ ن ه ا لا تحفظهم لنا كما حفظت الروايات ا ل م ت و ا ت ر ة أ و ص ا ف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في كل ح ا ل ة من حالاته وكل لمحه من لمحاته في سيناه وفي هندامه وفي شرابه وطعامه وصلاته وصيامه وحله ومقامه وسكوته وكلامه ل أ ن الذين وصفوه و أ ح ب و ه و أ ح ب و ا ويقتدوا به فتحرجوا في وصفه كما يتحرج المرء في الاقتداء بصفات النجاة و ا ل أ خ ذ ب أ س ب ا ب ا ل س ل ا م ة فكانت أ م ا ن ة الوصف هنا مزيجا من العطف والتدين وضربا من اتباع السنن وقضاء الفروض ولا قصد بين القولين وخلاصة المحفوظ من الروايات المتواترة التحريف قصد بين من أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا نادرا لجمال ا ل ر ج و ل ة ا ل ع ر ب ي ة كان ك ش أ ن ه في جميع شمائله مستوفيا ل ل ص ف ة من جميع نواحيها فرب رجل وسيم غير محبوب ورب رجل وسيم محبوب غير مهيب ورب رجل وسيم يحبه الناس و ي ه ا ب و ن ه وهو لا يحب الناس ولا يعطف عليهم ولا يبادلهم الولاء والوفاء أ م ا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقد استوفى شمائل ا ل و س ا م ة و ا ل م ح ب ة و ا ل م ه ا ب ة والعطف على الناس فكان على ما يختاره و ص ف و ه ومحبوه وكان نعم المسمى ب اذا ل م خ ت ا ر إ نظر إ ل ي ه الناظر ر أ ى رجلا أ ز ه ر اللون عظيم ا ل ه ا م ة مفاض الجبين ص ب ط الشعر أ ز ج الحاجبين بينهما عرق يدره الغضب أ د ع ج العينين في كحل أ ق ن ى ا ل أ ن ف يحصبه من لم ي ت أ م ل ه أ ش م العرنين أ س ي ل الخد ضليع الفم غزير ا ل ل ح ي ة جميل الجيد عريض الصدر واسع ما بين المنكبين ضخم الكراديس طويل الزندين رحب ا ل ر ا ح ة شتن الكفين والقدمين لا بالمشذب ولا بالقصير مربوعا أ و أ ط و ل من المربوع معتدل الخلق متماسكا لا بالبدين ولا بالنحيل واذا اقبل يتحرك نظر اليه الناظر فراى رجلا يصفه الاقدمون بانه حي القلب ويصفه المحدثون ب ا ل ح ر ك ة و ا ل ح ي و ي ة يمشي ف ك أ ن م ا ينحدر من جبل وينحط من صبب ويرفع قدمه فيرفعها تقلعا ك أ ن م ا ينشط ب ج م ل ة جسمه ويلتفت فيلتفت كله ويشير فيشير بكفه كلها ويتحدث فيقرب ا يده اليمنى من اليسرى ويضرب ب إ ب ه ا م اليمنى ر ا ح ة اليسرى ويفتح الكلام ب أ ش د ا ق ه ويختمه ب أ ش د ا ق ه وربما حرك ر أ س ه وعض شفته في أ ث ن ا ء كلامه وهو على هذه ا ل ح ر ك ة ا ل ح ي ة جم الحياء أ ش د حياء من العذراء نضاح المحيا إ ذ ا كره شيئا عرف ذلك في وجهه و إ ذ ا رضي تطلقت أ س ا ر ي ر ه وتبين رضاه واقترن النشاط والحياء ب ا ل ق و ة والمضاء في هذه ا ل ب ن ي ة ا ل ج م ي ل ة فكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصرع الرجل القوي ويركب الفرس عاريا فيروضه على السير ويداعب من يحب ب ا ل م س ا ب ق ة في العدو قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها خرجت مع النبي عليه الصلاه والسلام في بعض أ س ف ا ر ه و أ ن ا ج ا ر ي ة لم أ ح م ل اللحم فقال عليه الصلاه والسلام للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي حتى أ س ا ب ق ك فسابقته فسبقته فسكت حتى إ ذ ا حملت اللحم وكنا في س ف ر ة أ خ ر ى قال ص للناس ى ا ل عليه وسلم ل ل ه تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي أ س ا ب ق ك فسابقته فسبقني فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول هذه بتلك وهذا بعد أ ن قارب الستين إنها تنم عن فتوة الروح فوق ما نمت عليه من عليه لمسابقة الروح ما الأوصال فوق فتوة فتوة وتجلت هذه ا ل أ ر ي ح ي ة في علاقته بكل إ ن س ا ن من خ ا ص ة أ ه ل ه أ و من ع ا م ة صحبه فرقت ح ا ش ي ة جده حتى عطفت على كل أ س ن ورحمت كل ضعف وامتزجت بكل شعور قال أ ن س بن مالك رضي الله عنه ه الله عليه على الله دخل فوجد أخي النبي صلى وسلم على فقال يا أم سليم ما بال أبي عمير حزيناً؟ فقالت يا رسول أبا حزينا يا ما حزينا يا ن أبي أمي عمير عمير أم ما ر ت غ تعني طيرا كان يلعب به فقال صلى الله عليه وسلم أ ب ا عمير ما فعل النغير وكان كلما راه قال له ذلك وهذه ق ص ة ص غ ي ر ة ت ف ي د بالعطف والمروءه من حيث ما نظرت إ ل ي ه ا فالسيد يزور خادمه في بيته و ي س أ ل أ م ه عن حزن أ خ ي ه ويواسيه في موت طائر ولا يزال يرحم ذكراه كلما راه ومثل هذا عطفه على الضعف البشري في الله البشري رجل مثل عبد الله الخمار الذي ل عبد ق ب بهذا ا ل للدعابه ق ب م من ا اشتهر به السكر ل و ة فكان النبي ا صلى ل ل عليه وكان س ل الخمر ولا ل م م يحده في ي ا ت أن يضحك ك نعيمان بن عمرو اشهر ا ل أ ن ص ا ر ب ا ل د ع ا ب ة لا يقيل منها أ ح د ا ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيتمالك أ ن يبتسم وربما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الدعابات ل ط م ع ه في حلمه وعلمه بموقع ا ل ف ك ا ه ة من نفسه جاء ع ر ب ي إ ل ى رسول الله فدخل المسجد و أ ن ا خ راحلته بفنائه فقال بعض ا ل ص ح ا ب ة لنعيمان لو نحرتها ف أ ك ل ن ا ه ا ف إ ن ا قد اشتقنا إ ل ى اللحم ويغرم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حقها فنحرها نعيمان وخرج ا ل أ ع ر ا ب ي ف ر أ ى راحلته فصاح وعقراه يا محمد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل من فعل هذا قالوا نعيمان فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده بدار ضباع بنت ز ب ي ر بن عبد المطلب قد اختفى في خندق وجعل عليه الجريد ف أ ش ا ر إ ل ي ه رجل ورفع صوته ما ر أ ي ت ه يا رسول الله ويشير ه و ب إ ص ب ع ه إ ل ى حيث هو ف أ خ ر ج ه رسول الله وقد تعفر وجهه بالتراب فقال ما حملك على ما صنعت قال الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين أ م ر و ن ي فجعل رسول الله يمسح عن وجهه التراب ويضحك ثم دفع ثمن ا ل ر ا ح ل ة ونعيمان هذا هو الذي باع عاملا ل أ ب ي بكر الصديق وهو يعلم أ ن ا ل ن ب أ وصل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ل محاله ومعه نعيمان وصويت بن حرمله عامله على زاده فجاء نعيمان وطلب إ ل ي ه طعاما ف أ ب ا ه عليه حتى ي أ ت ي أ ب و بكر ف أ ق س م نعيمان ليغيظنه وذهب إ ل ى قوم فقال لهم تشترون مني عبدا لي قالوا نعم قال إ ن ه عبد له كلام وهو قائل لكم لست بعبده أ ن ا رجل حر إ ل ى أ ش ب ا ه ذلك ف إ ن كان إ ذ قال لكم هذا تركتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا علي عبدي قالوا لا بل نشتريه ولا ننظر في قوله فاشتروه منه بعشر قلائص ثم أ ر ا ه م إ ي ا ه فوضعوا عمامته في عنقه ولم يحفلوا بقوله وجعلوا كلما قال لهم أ ن ا حر إ ن ه ي ت ه ز أ ولست أ ن ا بعبده سخروا منه وقالوا بل عرفنا خبرك فدع عنك اللجاج فلما جاء ابو بكر س أ ل عنه فقص عليه نعيمان قصته وذهبوا جميعا ليلحقوا بالقوم فيفتدوه ويعيدوه ثم قدموا على رسول الله فضحك من ف ع ل ة نعيمان وجعل يذكرها حولا كاملا كل ما راه من س ع ة النفس أ ن ينهض الرجل بعظائم ا ل أ م و ر بل ب أ ع ظ م ه ا جدا ووقارا وهو إ ق ا م ة ا ل أ د ي ا ن و إ ص ل ا ح ا ل أ م م وتحويل مجرى التاريخ ثم يطيب نفسا ل ل ف ك ا ه ة ويطيب عطفا على المتفكهين ويشركهم فيما يشغلهم من طرائف الفراغ فللجد س ر ا م ة تستغرق بعض النفوس فلا تتسع لهذا الجانب اللطيف من جوانب ا ل ح ي ا ة ولكن النفوس لا تستغرق هذا الاستغراق إ ل ا دلت على شيء من ضيق ا ل ح ظ ي ر ة ونقص المزايا و إ ن نهضت بالعظيم من ا ل أ ع م ا ل ف ا س ت ر ا ح ة محمد إ ل ى ا ل ف ك ا ه ة هي مقياس تلك ا ل آ ف ا ق ا ل ن ف س ي ة ا ل و ا س ع ة التي شملت كل ن ا ح ي ة من نواحي ا ل ع ا ط ف ة ا ل إ ن س ا ن ي ة وهي المقياس الذي يبدي من ا ل ع ظ م ة ما يبديه الجد في أ ع ظ م ا ل أ ع م ا ل وكان محمد يتفكه ويمزح كما كان يستريح إ ل ى ا ل ف ك ا ه ة والمزاح وكان د أ ب ه في ذلك ك د أ ب ه في جميع مزاياه يعطي كل م ز ي ة حقها ولا ي أ خ ذ لها من حق غيرها أ و يعطي ا ل ف ك ا ه ة حقها ولا ينقص بذلك من حق الصدق والمروءه فعبد الله الخمار كان يجد من قلب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عطف القلب الكبير على نقيصه الضعف في الرجل السكير ولكنه كان يجد من ت أ د ي ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جزاء الشارب الذي يخالف الدين ويخل تماديه ب ا ل ش ر ي ع ة عطف يجمل بالنبي صلى الله عليه وسلم على أ ح س ن ما يكون ل أ ن ه يجمل ب ا ل إ ن س ا ن على أ ف ض ل ما يكون و إ ذ ا مزح محمد ف إ ن م ا كان يعطي الرضا و ا ل ب ش ا ش ة حقهما ولا ي أ خ ذ لهما من حق الصدق والمروءه فكان مزاحه آ ي ة من آ ي ا ت ا ل ن ب و ة ل أ ن ه كان كذلك آ ي ة من آ ي ا ت ا ل إ ن س ا ن ي ة ولم يكن بالنقيض الذي يستغرب من نبي كريم قال لعمته ص ف ي ة لا تدخل ا ل ج ن ة عجوز فبكت فقال لها وهو يضحك الله تعالى يقول إ ن ا أ ن ش أ ن ه ن إ ن ش ا ء فجعلنهن أ ب ك ا ر ا عربا أ ت ر ا ب ا ففهمت ما أ ر ا د وثابت إ ل ى الرضا والرجاء وطلب إ ل ي ه بعضهم أ ن يحمله على بعير فوعده أن يحمله على ولد ا ل ن ا ق ة فقال يا رسول الله ما أ ص ن ع بولد ا ل ن ا ق ة فقال وهل تلد ا ل إ ب ل إ ل ا النوق وكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لحاضنته السوداء ام ايمن وهي عجوز غطي قناعك يا ام ايمن وسمعها في يوم حنين تنادي بلكنتها ا ل ا ع ج م ي ة س ب ت الله اقدامكم فلم تنسه ا ل غ ز و ة ا ل ق ا ئ م ة ان يصغي اليها ويداعبها بين نذر الحرب وصليل السيوف واقبل عليها يقول اسكت يا ي ام ايمن فانك عسراء اللسان فكانت هذه الدعابة في ذلك الموقف المرهوب كأنها تربيت سيد الفصحاء ذلك كأنها الدعابة المرهوب تربيت هذه سيد على تلك ا ل ل ل ن ة ا ب ر ي ئ ة أ ر ي ح ي ة محمد هذه ا ل أ ر ي ح ي ة ا ل ف ي ا ض ة هي ا ل ح ل ي ة ا ل ب ا ط ن ة التي تمت بها حليه محمد في عيون الناس وهي جواب محمد لما كان له في قلوبهم من حب و إ ع ظ ا م أ و هي ا ل آ س ر ة التي تجمع بين قلبه وتلك القلوب في نطاق ا ل أ س ر ة ا ل إ ن س ا ن ي ة يحبونه ويحبهم ويشعرون به ويشعر بهم وليس ق ص ا ر ا ل أ م ر أ ن ه وسيم و أ ن ه محبوب و أ ن ه مهيب سمت يقابل العيون بجمال و أ ر ي ح ي ة تقابل النفوس بجمال وقد سرت هذه ا ل أ ر ي ح ي ة في صميم طويته فامتزجت ط و ا ع ي ة وارتجالا بجميع خصاله وجميع علاقاته بالناس ولا سيما الضعفاء والمكسورين فكان أ ح ر ص إ ن س ا ن على جبر القلوب وتطيب الخواطر وتوخي المؤاساه واجتناب ا ل إ س ا ء ة يتفقد أ ص ح ا ب ه كبارا وصغارا و ي س أ ل عنهم ويتحدث إ ل ى ذوي ا ل أ ق د ا ر و ع ا م ة الناس فلا يحسب صغيرهم أ ن أ ح د ا أ ك ر م عليه منه ويتحدث إ ل ي ه من شاء فلا يقطع عليه حديثه و إ ن طال و إ ذ ا انتهى إ ل ى قوم جلس حيث ينتهي بهم المجلس ومن جلسه صابره حتى يكون هو المنصرف وما أ خ ذ أ ح د بيده ف أ ر س ل ه ا حتى يكون الاخذ هو الذي يرسلها ومن سننه التي اتبعها و أ و ص ى باتباعها أ ن يجيب د ع و ة من دعاه ولا يرد د ع و ة عبد ولا خادم ولا أمة و ل امه فقير، وفي ذلك يقول ذلك ن و ص ا ا ي في أداب ا ل ولا ئ م م و ا ا ل ح فقير اجتمع ب بابا، أقربهما بابا، ه أقربهما م ا فإن جوارا، وإن سبق أحدهما، ف أ ج ب الذي سبق ي ب د أ من لقيه بالسلام ويمر ب ا ل س ب ي ا ن فيقرئهم سلامه وربما خفف صلاته إ ذ ا جاءه أ ح د وهو يصلي ل ي س أ ل ه عن حاجته ويلقاه بالتحيه ة يتقي الغضب ج د الجسد ه ويعالجه إذا أحس بعلاج من الروح فيقبل على الصلاة والتسبيح أو فيقبل فيجلس بعلاج على بعلاج إذا الصلاة إذا كان قائماً أحس من من ويضطجع إ ذ ا كان جالسا ً و ي أ ب ى ا ل ح ر ك ة التي ينزع إ ل ي ه ا وهو غضبان آ د ا ب ه الاجتماعيه وكان في آ د ا ب ه ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ق د و ة الرجل المهذب في كل زمان فلم ير ق ت مادا رجليه بين أ ص ح ا ب ه وتعود كلما زار أ ح د ا ً أ ل ا يقوم حتى ي س ت أ ذ ن ه ولم يكن ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في إ ن ا ء و إ ذ ا أ خ ذ ه العطاس وضع يده أ و ثوبه على فيه وربما نهض بالليل فينظف فاهه بالسواك ولا يزال يستاك ويوصي بالاستياك ب ع ض الطعام والتيقظ من النوم وكان يتطيب ويتحرى ا ل ن ظ ا ف ة ويقول لصحبه اغتسلوا يوم الجمعه ولو كاسا بدينار وقد وجيل تختلف العادات الاجتماعية بين شؤون فيأكلون ويأكلون والسكين ويخرج أ ن ا س بثياب ا ل السود ويخرج غيرهم بثياب ا ل البيض وهي عرضيات يقاس بها عرف ا ل ب ي ئ ة ولا يقاس بها تهذيب الطباع فلا ضير على الناس أ ن تختلف عاداتهم باختلاف بيئاتهم من أ م ة ل أ م ة ومن جيل لجيل و إ ن م ا الضير فيما يتناول الطبع السليم والذوق الحسن وهما الخصلتان اللتان كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق د و ة فيهما لكل رجل مهذب في كل أ م ة وفي كل زمان فلم يكن يهفو في حق أ ح د ولم يكن أ ح د يشكو من محضره ب إ ن ص ا ف وذلك هو ملاك التهذيب الكامل في أ ص د ق معانيه صاحب هذا السمت رسول وصاحب هذه ا ل آ د ا ب رسول و خ ل ا ص ة سمته و آ د ا ب ه أ ن ه ا س م ا ح ة في ا ل أ ن ظ ا ر و س م ا ح ة في القلوب ف ا ل س م ا ح ة هي ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة التي تجمع هذه الخصال من أ ط ر ا ف ه ا و ا ل س م ا ح ة هي ا ل ص ف ة التي ترقت في محمد إ ل ى ذروه ة الرسالة الكمال ومن يكون الرسول إن كان لابد من تعريف وجيز لعلامات、الرسالة. الرسول يكون ومن من وجيز إن تعريف و الكمال ذ ي في له ل نفسه وازع ا من ب ي والصغير ر م يطعطاه ع ا من م م ا الناس لأن عمل الرسول الأول أن يقيم للناس وازعا يأمرهم بالحسن وينهاهم ت لأن عمل القبيح أن يأمرهم عن يقيم ويقرر لهم حدودهم التي لا يتخطونها فيما بينهم ومن كان هذا عمله ا ل أ و ل فينبغي أ ن تكون صفته ا ل أ و ل ى بل صفته الكبرى أ ن يستغني عن الوازع و أ ن يغني الناس عن محاسبته وطلب الحق منه وهذه هي ا ل س ل ي ق ة ا ل ش ا م ل ة التي سرت في خلائق محمد وامتزجت بجميع أ ع م ا ل ه و أ ق و ا ل ه فلم يحاسبه أ ح د قط كما حاسب نفسه في ر ع ا ي ة حق الصغير والكبير و ص ي ا ن ة الحرمات للعاجز والقدير هذه ع ل ا م ة ر س ا ل ة لا ع ل ا م ة أ ص د ق منها ولا أ ج د ر منها بالقبول ل أ ن ه ا ع ل ا م ة من داخل ا ل س ر ي ر ة وليست ع ل ا م ة من خارجها قد تلازم أ و تفارق من تعروه وليس للنوع البشري مقياس صحيح يقاس به محمد فيعطيه م ر ت ب ة دون م ر ت ب ة الحب والتبجيل يعطيه هذه ا ل م ر ت ب ة من يدين ب ا ل إ س ل ا م ومن يدين بغير ا ل إ س ل ا م ومن ليس له دين من أ د ي ا ن التنزيل فليس للنوع البشري أ ص ل من أ ص و ل الفضائل يرمي إ ل ى مقصد أ س م ى و أ ن ب ل من تقديس تلك المناقب التي كان محمد ق د و ة فيها للمقتدين وليس أ و ل ى بالحب والتبجيل ممن يطلب خير الناس ويزهد في نامه العيش وهي بين يديه فقد ثبت أ ن محمدا لم يستمتع بدنياه ولم يشبع ث ل ا ث ة أ ي ا م تبعا حتى مضى لسبيله وقالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لقد كنت أ ب ك ي ر ح م ة له مما أ ر ى به و أ م س ح بيدي على بطنه مما أ ر ى به من الجوع و أ ق و ل نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقوتك فيقول يا ع ا ئ ش ة ما لي وللدنيا إ خ و ا ن ي من أ و ل ي العزم من الرسل صبروا على ما هو أ ش د من هذا وقالت زوجه أ م س ل م ة تصف ما وجدته في بيته ل ي ل ة عرسها ف إ ذ ا جره فيها شيء من شعير و إ ذ ا رحى و ب ر م ة وقدر وكعب ف أ خ ذ ت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته في ا ل ب ر م ة و أ خ ذ ت الكعب ف أ د م ت ه فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أ ه ل ه ل ي ل ة عرسه ر آ ه عمر وقد أ ث ر في جنبه حصير فقال له يا رسول الله قد أ ث ر في جنبك رمل هذا الحصير وفارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا وقال افي شك أ ن ت يا ا بن الخطاب أ و ل ئ ك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولقد مات ودرعه مرهون ة ولا ميراث ل أ ه ل ه مما ترك من عقار وهو قليل فما عسى ان يقول قائل في قدر هذا الرجل آ م ن به أ و لم يؤمن أ ي ق و ل إ ن ه رسول و إ ن ه كان يعلم أ ن ه رسول فصدع ب أ م ر ربه واحتمل ما احتمل في سبيل طاعته وفي سبيل إ ص ل ا ح خلقه تلك إذن منزلة الأنبياء التي تستوجب منزلة الأنبياء له مقام أصفياء الله بالله، النبوات ويقول، ينكر إذن عند من يؤمن مقام أم أصفياء إ ن ه رجل أ ر ا د الخير وهو لا يعلم أ ن ه رسول ولا أ ن الله مطالبه برسالته إ ل ى خلقه ولكنه تجرد لهدايتهم في غير م أ ر ب يناله ولا ن ع م ة ينعم بها ل أ ن ه لا يطيق لهم شرا ولا ينتظر في الدنيا ولا ا ل آ خ ر ة من جزاء من قال هذا وغض من قدر رجل يحب الناس ذلك الحب ويغار على هدايتهم تلك ا ل غ ي ر ة فهو إ ن س ا ن ممسوخ الضمير فمحمد الرجل في المقام ا ل أ و ل بين الرجال في المقام ا ل أ و ل بخلقته وفي المقام ا ل أ و ل بنيته وفي المقام ا ل أ و ل بعمله وفي المقام ا ل أ و ل بالقياس إ ل ى المشبهين له في دعوته ونرى عن يقين أ ن ه لم يحرم نفسه ذلك الحرمان إ ل ا ا س ت ز ا د ة ل أ س ب ا ب الدين وشحذا ل ل ع ز ي م ة في سبيل ذلك ا ل إ ي م ا ن واعذارا إ ل ى الله و إ ل ى الناس فيما تجرد له من إ ص ل ا ح ل أ ن محمدا لم يكن كارها لطيبات الدنيا ولا حاضا ل أ ح د على كراهتها و ا ل إ ع ر ا ض عنها ف إ ذ ا قنع بما قنع ف إ ن م ا فعل ذلك ليرتفع ب إ ي م ا ن ه عن ظنه هو لا عن ظنون غيره ك أ ن ه يخشى إ ذ ا استوفى حظوظ النعيم ا ل م ي س ر ة له أن يحسب تلك الحظوظ غرضا من ا ل أ غ ر ا ض التي نظر إ ل ي ه ا حين نظر إ ل ى ه د ا ي ة الناس فليكن ا ل إ ي م ا ن إ ذ ن هو كل غرض وكل عمل وكل جزاء وتلك ر ا ح ة ضميره ومن وراء ر ا ح ة ضميره أ ي ض ف ر الناس بجهده كله في هدايتهم غير منقوص ولا مظنون إ ذ ا ه ذ ا الناس واستمتع بالعيش خشي أ ن يحسب ا ل م ت ع ة من آ م ا ل ه و إ ذ ا ه ذ ا الناس وكفى كانت ا ل ه د ا ي ة هي ج م ل ة ا ل آ م ا ل و غ ا ي ة ا ل آ م ا ل فلينتقص حظه من العيش ليكمل حظه وحظ أ م ت ه من إ ي م ا ن ه وليتم بذلك حسابه لنفسه وحسابه عند الله وحسابه و الناس بين محمد ا س ا ب أولئك ج ي في السر والعلانية وهو أحق الناس أن يقيم ع وازع وازعا ا حساب السر الناس للناس رجلا ولا كمثله الرجال أحق ح نفسه رجل كمثله هو وهو أن م م في التاريخ اتصال التاريخ بمحمد أ ر د ن ا بالفصول ا ل م ت ق د م ة أ ن نصف محمدا في عبقريته أ و محمدا في نفسه أ و محمدا في مناقبه التي يتفق على تعظيمها من يدين برسالته ا ل د ي ن ي ة ومن لا يدين له ب ر س ا ل ة ونريد بهذا الفصل وهو خ ا ت م ة الكتاب أ ن نذكر ك ل م ة م ج ز ة عن محمد في التاريخ أ و محمد في العالم و أ ح د ا ث ه ا ل خ ا ل د ة وهو بحث يغنينا فيه ا ل إ ي ج ا ز ل أ ن العالم كله صفحات تنبئنا بمكان محمد فيه محمد في نفسه عظيم بالغ في ا ل ع ظ م ة وفاقا لكل مقياس صحيح يقاس به العظيم عند بني ا ل إ ن س ا ن في عصور ا ل ح ض ا ر ة فما مكان هذه ا ل ع ظ م ة في التاريخ ما مكانها في العالم و أ ح د ا ث ه ا ل ب ا ق ي ة على تعاقب العصور مكانها في التاريخ أ ن التاريخ كله بعد محمد متصل به مرهون بعمله و أ ن حادثا واحدا من أ ح د ا ث ه ا ل ب ا ق ي ة لم يكن ليقع في الدنيا كما وقع لولا ظهور محمد وظهور عمله فلا فتوح الشرق والغرب ولا حركات أ و ر و ب ا في العصور الوسطى ولا الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة ولا ن ه ض ة العلوم بعد تلك الحروب ولا كشف ا ل ق ا ر ة ا ل أ م ر ي ك ي ة ولا م س ا ج ل ة الصراع بين ا ل أ و ر و ب ي ي ن و ا ل آ س ي و ي ي ن و ا ل إ ف ر ي ق ي ي ن ولا ا ل ث و ر ة ا ل ف ر ن س ي ة وما تلاها من ثورات ولا الحرب العظمى التي شهدناها قبل بضع وعشرين س ن ة ولا الحرب ا ل ح ا ض ر ة التي نشهدها في هذه ا ل أ ي ا م ولا ح ا د ث ة ق و م ي ة أ و ع ا ل م ي ة مما يتخلل ذلك جميعه كانت و ا ق ع ة في الدنيا كما وقعت لولا ذلك اليتيم الذي ولد في شبه ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة بعد خمسمائه واحدى وسبعين سنه من مولد المسيح كان التاريخ شيئا فشيئا أ ص ب ح شيئا آ خ ر توسط بينهما وليد مستهل في مهده بتلك الصيحات التي سمعت في المهود وما أ ق و ا ه ا بعد ذلك أ ث ر ا في دوافع التاريخ ما أ ض خ م ا ل م ع ج ز ة وما أ و ل ا ن ا أ ن نؤمن بها كلما مضت على ذلك المولد أ ج ي ا ل و أ ج ي ا ل وما أ غ ن ا ن ا أ ن نبحث عنها قبل ذلك بسنين حيثما بحث عنها المنجمون والعرافون فتوح إ ي م ا ن على أ ن ن ا نستعظم ا ل أ ح د ا ث العظام في تاريخ بني ا ل إ ن س ا ن بمقدار ما فيها من فتوح الروح لا بمقدار ما فيها من فتوح البلدان وجائز أ ن يقع في الدنيا طوفان أ و زلزال فيتصل به من أ ح د ا ث الزحوف والفتوح ما يبدل في التاريخ ويبعث دوافع الشعوب أ م ا غير الجائز فهو أ ن تنفتح ل ل إ ن س ا ن آ ف ا ق ج د ي د ة من عالم الضمير بغير ع ظ م ة ر و ح ي ة يوحيها ا ل إ ي م ا ن وبغير ر س ا ل ة ب ا ط ن ي ة تسبق هذه الظواهر التي تهول ا ل أ ن ظ ا ر ولقد فتح ا ل إ س ل ا م ما فتح من بلدان ل أ ن ه فتح في كل قلب من قلوب أ ت ب ا ع ه عالما مغلقا تحيط به الظلمات فلم يزد ا ل أ ر ض ب م س ت و ل ى عليه من أ ق ط ا ر ه ا ف إ ن ا ل أ ر ض لا تزيد ب غ ل ب ة سيد على سيد أ و بامتداد التخوم وراء التخوم ولكنه زاد ا ل إ ن س ا ن أ ط ي ب ز ي ا د ة يدركها في هذه ا ل ح ي ا ة فارتفع به م ر ت ب ة فوق طباق الحيوان السائم ودنا به م ر ت ب ة إ ل ى الله يدين بهذه ا ل ح ق ي ق ة كل من يدين ب ح ق ي ق ة في عالم الضمير فمن أ ن ك ر ه ا ف إ ن م ا ينكر تقدم ا ل إ ن س ا ن كثيرا أ و قليلا في هذه الطريق عقد عالم أ و ر و ب ي م ق ا ر ن ة بين محمد وبوذا والمسيح ف س أ ل أ ل ي س محمد نبيا على وجه من الوجوه ثم أ ج ا ب قائلا إ ن ه على اليقين لصاحب فضيلتين من فضائل ا ل أ ن ب ي ا ء فقد عرف ح ق ي ق ة عن الله لم يعرفها الناس من حوله وتمكنت من نفسه ن ز ع ة ب ا ط ن ي ة لا تقاوم لنشر تلك ا ل ح ق ي ق ة و إ ن ه لخليق في هذه ا ل ف ض ي ل ة أ ن يسامي أ و ف ر ا ل أ ن ب ي ا ء ش ج ا ع ة و ب ط و ل ة بين بني إ س ر ا ئ ي ل ل أ ن ه جازف بحياته في سبيل الحق وصبر على ا ل إ ذ ا ء يوما بعد يوم ع د ة سنين وقابل النفي والحرمان و ا ل ض غ ي ن ة وفقد م و د ة ا ل أ ص ح ا ب بغير مبالاه فصابر على ا ل ج م ل ة قصارى ما يصبر عليه إ ن س ا ن دون الموت الذي نجا منه ب ا ل ه ج ر ة و د أ ب مع هذا جميعه على بث رسالته غير قادر على إ س ك ا ت ه وعد ولا وعيد ولا إ غ ر ا ء وربما اهتدى الى التوحيد أ ن ا س آ خ ر و ن بين عباد ا ل أ و ث ا ن إ ل ا أ ن أ ح د ا آ خ ر غير محمد لم يقم في العالم مثل ما أ ق ا م به من إ ي م ا ن ب ا ل و ح د ا ن ي ة دائم مكين وما أ ت ي ح له ذلك إ ل ا لمضاء عزمه أ ن يحمل ا ل آ خ ر ي ن على ا ل إ ي م ا ن ف إ ذ ا س أ ل سائل ما الذي دفع بمحمد إ ل ى إ ق ن ا ع غيره حيث رضي الموحدون ب ع ب ا د ة ا ل ع ز ل ة فلا مناص لنا أ ن نسلم أ ن ه هو العمق و ا ل ق و ة في إ ي م ا ن ه بصدق ما دعا إ ل ي ه و ا ل ح ق ي ق ة التي يراها المنصف مسلما كان أ و غير مسلم هي هذه هي أ ن فتوح محمد فتوح إ ي م ا ن و أ ن ق و ة محمد ق و ة إ ي م ا ن و أ ن ه ما من س م ة لعمله أ و ض ح من هذه ا ل س م ة ولا من تعليل لها أ ص د ق من هذا التعليل لقد جاء ا ل إ غ ر ا ء الذي أ ش ا ر إ ل ي ه العالم ا ل أ و ر و ب ي وهو داع مهدد في سربه وجاءه وهو عزيز ا ل ش أ ن بين المؤمنين بدعوته فما حفل ب ا ل إ غ ر ا ء وهو بعيد عن مقصده ولا حفل به وهو واصل إ ل ي ه جاءه سيد قومه عتبه بن ربيعه وهو في م ب د أ أ م ر ه فقال له واعدا ملاطفا بعد أ ن أ ع ي ا ه م تخويفه متوعدين يا ابن أ خ ي إ ن ك منا حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا و إ ن ك قد أ ت ي ت قومك ب أ م ر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت أ ح ل ا م ه م وعبت آ ل ه ت ه م ودينهم وكفرت من مضى من آ ب ا ئ ه م فاسمع مني أ ع ر ض عليك أ م و ر ا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها فقال صلى الله عليه وسلم قل يا أ ب ا الوليد فقال يا ابن أ خ ي إ ن كنت تريد بما جئت به من هذا ا ل أ م ر مالا جمعنا لك من أ م و ا ل ن ا حتى تكون أ ك ث ر ن ا مالا و إ ن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أ م ر ا دونك و إ ن كنت تريد ملكا ملكناك علينا و إ ن كان الذي ي أ ت ي ك ريئا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أ م و ا ل ن ا حتى نبرئك منه فما زاد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ن أ ج ا ب ه بايات من ا ل ق ر آ ن الكريم ثم تركه يعود كما أ ت ى ثم أ د ر ك النبي صلى الله عليه وسلم غ ا ي ة ما سعى إ ل ي ه فلم يدخل له المال ولا المتاع في حساب ولم يكن النعيم المستطاع أ ف ع ل في إ غ ر ا ئ ه من النعيم الموعود بل كان النعيم المستطاع فوق ما حلم به ع ت ب بن ربيعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أ ز ه د فيه من زهده في النعيم الموعود فلم ا كل هذا لم ا هذا الجهاد ولم ا هذا العناء ولم ا هذا الصبر إ ن لم يكن في سبيل ا ل إ ي م ا ن و أ ي نبي له من ا ل إ ي م ا ن ش ف ا ع ة أ ك ب ر من هذه ا ل ش ف ا ع ة و ر س ا ل ة أ ك ب ر من هذه ا ل ر س ا ل ة و أ ي إ ن س ا ن يعرف تعظيم ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن لم تظفر ن ب و ة محمد عنده بالتعظيم التاريخ هو فيصل ا ل ت ف ر ق ة بين محمد وشانئيه حكمه أ ن ف ذ من حكم الشانئين و ا ل أ ص د ق ا ء و أ ن ف ذ من حكم المشركين والموحدين و أ ن ف ذ و ا من حكم المتدينين والملحدين ل أ ن ه حكم الله وقد حكم له أ ن ه كان في نفسه ق د و ة المهذبين وكان في عمله أ ع ظ م الرجال أ ث ر ا في الدنيا وكان في عقيدته مؤمنا يبعث ا ل إ ي م ا ن وصاحب دين يبقى ما بقيت في ا ل أ ر ض أ د ي ا ن وسيطلع في ا ل أ ف ق هلال ويغيب هلال وسيذهب في الليل قمر ويعود قمر وتتعاقب هذه الشهور التي ك أ ن ه ا جعلت لتاريخ ما بين الصدور ل أ ن الناس لا يؤرخون بها مواسم الزرع ولا مواعد ا ل أ ش غ ا ل ولا أ د و ا ر الدواوين والحكومات ولا ينتظرونها إ ل ا ه د ا ي ة مع الظلام و س ك ي ن ة مع الليل أ ش ب ه شيء ب ه د ا ي ة ا ل ع ق ي د ة في غياهب الضمير ر الغار ستطلع الأقمار يوم م ا ا ستطلع ل بعد أ ق وتقبل ا ل س ن ة ا ل ق م ر ي ة بعد ا ل س ن ة ا ل ق م ر ي ة و ك أ ن ه ا تقبل بمعلم من معالم السماء يومئ إ ل ى ب ق ع ة من ا ل أ ر ض هي غار ا ل ه ج ر ة أ و يومئ إ ل ى يوم لمحمد هو أ ج م ل أ ي ا م محمد ل أ ن ه أ د ل ا ل أ ي ا م على رسالته و أ خ ل ص ه ا لعقيدته ورجاء سريرته وهو يوم التقويم الذي اختاره المسلمون ب إ ل ه ا م لا يعلوه تفكير ولا تعليم لما كان يوم ا ل ه ج ر ة ابتداء التاريخ في ا ل إ س ل ا م ولم يكن يوم ا ل د ع و ة ولما لم يكن يوم بدر أ و يوم و ل ا د ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و يوم ح ج ة الوداع يوم ابتداء التاريخ كل يوم من هذه ا ل أ ي ا م كان في ظاهر ا ل ر أ ي وعاجل النظر أ و ل ى بالتاريخ والتمجيد من يوم الفرار بالنفس و ا ل ع ق ي د ة في جناح الظلام فالرجل الذي اختار يوم ا ل ه ج ر ة بدءا لتاريخ الإسلام قد كان أ ح ك م و أ ع ل م ب ا ل ع ق ي د ة و ا ل إ ي م ا ن ومواقف الخلود من كل مؤرخ وكل مفكر يرى غير ما ر آ ه ل أ ن العقائد إ ن م ا تقاس بالشدائد ولا تقاس بالفوز والغلب كل إ ن س ا ن يؤمن حين يتغلب الدين وتفوز ا ل د ع و ة أ م ا النفس التي تعتقد حقا ويتجلى فيها انتصار ا ل ع ق ي د ة حقا فهي النفس التي تؤمن في ا ل ش د ة وتعتقد ومن حولها صنوف البلاء وليس يوم أ ح ق ب ا ل ت أ ر ي خ إ ذ ن من اليوم الذي هجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلده إ ذ أ خ ر ج ه الذين كفروا ثاني اثنين إ ذ هما في الغار إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا ف أ ن ز ل الله سكينته عليه و أ ي د ه بجنود لم تروها وجعل ك ل م ة الذين كفروا السفلى و ك ل م ة الله هي العليا والله عزيز حكيم ليقل من قال إن التوقيت بما قبل الهجرة وما بعدها كان توقيتاً معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليقل من قال إن دخول المدينة هو المقصود بالتاريخ من الهجرة ليقل قال النصر القرآن الثاني توقيتا يوم عظيم تاريخ في اثنين في من بما وما معروفا من من من إن كان إن فإن بعدها هذا ذاك ظاهر الغار إذ هو وهو أو هو عهد و إ ن ابن الخطاب لنبيل ملهم الفؤاد سواء كان هو المقترح أ و مجيب الاقتراح حين نظر إ ل ى غار ثور ولم ينظر في التاريخ إ ل ى نصر ا ل م د ي ن ة ولا إ ل ى نصر بدر ولا إ ل ى نصر أ ح د ولا إ ل ى نصر فارس ونظر إ ل ى تلك الجنود التي لم تروها وقد نراها نحن الان آ ن يكن لأن ن يوم يوم يستطيعها الدعوة الأول، الدعوة لم يكن يوم الإسلام الأول لأن الدعوة كلمة يستطيعها كل إ س ويستطيع النكول عنها بعد قليل أ و كثير ويوم ميلاد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يكن يوم ا ل إ س ل ا م ا ل أ و ل ل أ ن ميلاد محمد لم يكن م ع ج ز ة ا ل إ س ل ا م كما كان ميلاد عيسى م ع ج ز ة ا ل م س ي ح ي ة و ل أ ن م ح م د بشر مثلنا في مولده ولكنه سيد الرسل يوم دعا ء ويوم نجى ب ا ل د ع و ة إ ل ى حيث تنجو وحيث تسود وحيث يكون امتحانها ا ل أ و ل في قلب صاحبها وقلب صاحبه الصديق وهما اثنان في الغار كذلك تؤرخ العقائد و ا ل أ د ي ا ن ب ا ل ش د ة ت أ ر ي خ ه ا وليس بالغنائم والفتوح و إ ن ه ا لشيء في القلوب فلنعرفها إ ذ ن حين لا تكون إ ل ا في القلوب وحين يكون كل شيء ظاهرا ك أ ن ه ينكرها وينفي وجودها وهي يومئذ من الوجود في الصميم يوم ع ق ي د ة ورجاء إ ن يوم الغار ليوم له عبرته وعزاؤه في كل يوم ولا سيما أ ي ا م القلق و ا ل ح ي ر ة والانتظار إ ن ه يوم ع ق ي د ة فهو يوم رجاء ويوم نظر إ ل ى المستقبل الذي ينظر إ ل ي ه من ليس له رضا في حاضر عهده وحاضر العالم في عهده لا يرضي أ ح د ا من محبيه حيثما غلبت ا ل ح ي ر ة والقلق في العالم ف ه ن ا ك أ م ر واحد كنا منه على أ ت م اليقين كنا على يقين أ ن العالم يبحث عن ع ق ي د ة ر و ح ي ة ل أ ن ه يضيق بالحاضر وينظر إ ل ى المستقبل وكل مستقبل فلا محل له من جوانح الصدور إ ن لم يكن موضع رجاء ومرجع ايمان و غ ا ي ة سعي يستحق الكفاح وفي التاريخ ا ل إ ن س ا ن ي كله لم ت ك م قط ح ر ك ة ع ظ ي م ة على الماضي الذي لا مستقبل بعده إ ن م ا تقوم الحركات العظمى جميعا على الرجاء في غد محجوب أ و على شيء يمكن أ ن يتحقق في ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن وشيء يبقى أ ب د ا موضع الرجاء البعيد لقد كان علي فتى يستقبل الدنيا وكان أ ب و بكر كهلا يدبر عنها يوم أ ع ا ن ى محمدا في يوم حراء ولكنهما كانا معا على أ ب و ا ب غد واحد ورجاء واحد يستوي فيه الفتى والكهل والشيخ الدالف إ ل ى قبره ل أ ن ه رجاء ا ل إ ي م ا ن لا رجاء العيان المستقبل للإيمان ماذا فتح الإسلام لأبي بكر من عوالم الحياة؟ الماضي؟ المستقبل؟ أمام؟ وراء؟ الحق أن الإسلام مثل المستقبل لأبي هل إلى أقبل على هل إلى قفل إلى مثل للشيخوخة من مشى فتح بكر به به به به في في أن حركة أو أو رجع رجعة كما مثل المستقبل للشباب وانفصل من ح ا ل ة لا تبقى ليتصل ب ح ا ل ة يرجى لها البقاء وكان يفتح أ م ا م أ ب ي بكر وليس أ م ا م علي وحده باب ا ل ح ي ا ة ا ل ص ا ل ح ة في الدنيا وباب ا ل ح ي ا ة ا ل خ ا ل د ة في ا ل آ خ ر ة وهكذا كل ع ق ي د ة فما هي ب ع ق ي د ة على أ ي معنى من معاني الاعتقاد إ ن كان خيرها كله شيئا يناله ا ل إ ن س ا ن في أ ي ا م ه فلا مناص في ا ل ع ق ي د ة من خير وراء أ ي ايام م الفناء ل ذ ذ ك ر ه ج ي يتحفزون ومن يبتغون ع ه للنهوض من ومن الفناء ح ر ك ة المقبلة ويقودون الخطوات ي عجلة أو أ بالمستقبل مبعوث الحياة إلا وهو مبعوث من جديد في صورة الخلق الجديد ولن من تعيره وهو صورة جديد في ليذكر هذا من يحارون في أ م ر العالم اليوم وهو غارق في دمائه ضائق بحاضره معرض عن ماضيه فيما يحار في طلب المستقبل في طلب ا ل ع ق ي د ة في طلب المسوغ للوجود ل أ ن الوجود وحده لا يكفي ا ل إ ن س ا ن إ ل ا أ ن يكون على ط ب ق ة مع الحيوان ف ا ل إ ي م ا ن للمستقبل وعسى يكون المستقبل ل ل إ ي م ا ن وعسى يجد العالم عزاء باقيا من يوم الغار ومن صاحب يوم الغار